واليوم قُدِر رفض زواجي بحبيبتي للمرة الثامنة ولنفس السبب ثم نظر الى الحائط وقد قام بتعليق الورقة بجوار سبع ورقات اخرى يبدو انها علقت في اوقات سابقة الورقة الاولى مكتوب بها اسمه وسنه وبلدته وبها رفض زواجي بحبيبتي اليوم وبجوارها ورقة ثانية وبها رفضت للمرة الثانية والورقه الثالثه بها رفضه للمره الثالثه وهكذا حتى الورقه السابعه بعدها اسند ظهره الى الخلف ونظر الى اعلى وعادت به ذكرياته الى ما قبل سته اعوام مضت حين كان يدرس بالسنه الاخيره بالجامعه اشات الاقدار ان يتعرف على منى ابنه بلدته صدفه في طريقهما من البلده الى جامعته بالقاهره وزادت فرحته حين علم انها تدرس بنفس الكليه في عامها الاول بالجامعه ومن يومها وقد تعددت صدف لقائهما كثيرا سواء بقصد او بدون قصد حتى افاق من ذكرياته وزفر زفره قويه حين نظر الى ورقه كبيره علقها على الحائط اسفل ثماني ورقات وقد كتب عليها روف الطولي نفس السبب السبب والد منى المجنون كان خالد ان سمع كلمه مجنون فدائما يتذكر والد منى ولا أعتقد أن خالد فقط بل جميع أهل البلدة ولكن خالد أكثر من عرف ذلك المجنون فمنذ أن أنهى دراسته وعزم على أن يتقدم للزواج من مونة حتى فوج أبي أبيها في أول زيارة لخطتها ينظر إليه بغرابة أنت عاوز تتكاوز مونة؟ أيوة وارد مونة وقد ارتفع حاجباه وانت عملت إيه في حياتك؟ ازداد وجه خالد حمرارا واضطرب قليلاً وكأن السؤالة صائقة لم يتوقعها حتى رد عملت ايه في حياتي؟ الحقيقة انا مش فاهم اصدى حضرتك بالسؤال بس انا خارج كلية تجارة جامعة القاهرة وحضرتك عارف ان والدي توافهم الله وعيش مع جدتي من صغري ومع في من الجيش وحاليا بدور على وظيفة مناسبة رد الرجل وتفرق ايه عن غيرك علشان اجاوزك بنتي ثم انهى المقابلة بالرفض اعتقد خالد وقتها ان سبب رفضه للمره الاولى انه لم يجد الوظيفه المناسبه ولكنه تاكد ان السبب ربما يكون غير ذلك تماما حين وجد عملا وتوجه لخطبه منى مجددا حتى قوبل بالرفض للمره الثانيه ونفس سؤال الاب ماذا فعلت في حياتك وبما تختلف عن غيرك هذا السؤال الذي لم يجد اجابه وافيه لابيها حتى المره الثامنه لطلبه الزواج ولم يراع في كل مره حب خالد لابنته او حب ابنته له حتى فاض بخالد الكيل في تلك المره فصاح به انا ما عملتش حاجه في حياتي اعمل ايه يعني عارف انك كنت بطل في حرب 73 شايف ان ده سوى يخليك تهزلنا يعني انت عاوز بطل لبنتك قول لي ابقى بطل ازاي اروح احارب في العراق عشان تنبسط ثم نظر اليه وقد ظهر الغضب في عينيه هتجوز منى يعني هتجوزها غصب عنك هتجوزها البلدة كلها تعرف ان هذا الرجل غريب الاطوار يريد ان يزوج ابنته الوحيدة لشخص فريد من نوعه اي فريد هذا لا احد يعلم الكل يعلم ان مصير ابنته العنس لاغي طالما ابوها ذلك الرجل ومع هذا لم يطرق الاستسلام قلب خالد ابدا ولم يعد يبالي سوى ذلك الشيء الذي يجعله فريدا من نوعه يجعله يستحق منى كما يريد ابوها ولكن ما هذا الشيء هل يسرق احد البنوك ويصبح من الاثرياء هل يبحث عن كنز ما لا يعلم فلم يجد سوى ان يتوجه بالدعاء الى الله ان ياخذ اباها رغم ان خالد كان يتسم بخفه الظل وروحه المبهجه دائما الا ان حبه لمنى ورفض ابيها الدائم له جعل الحزن وشاحا دائما على وجهه حتى لاحظ جده والذي كان يقترب من عامه ال80 وكنا يعيشان معا منذ وفاهه والدي خالد لاحظ حزنه الشديد بعد رفضه تلك المره وقد اقترب منه وساله انت لسه زعلان انت المفروض خلاص تعودت رد خالد في حزن انا بحبها ومش تخيل ان انا اشوفها مع غيري ومش عارف ابوها عايز ايه مش عارف ان زمن المعجزات انتهى وانت هتقعد جنبي كده حاطط ايدك على خدك طب هعمل ايه وضحك الجد وحاول ان يداعه كي يخفف عنه حزنه <تصفيق> لا انت احسن لك تدفن نفسك في السرداب لما تعينا خالد وكانه تذكر شيئا ما سرداب السرداب ثم اكمل جدي انت فاكر لما كنت صغير وكنت لما اعيط تحكي لي عن قصه السرداب اللي موجود تحت بلدنا وانك نزلته من اكثر من 50 سنه رد الجد مبتسما ايوه طبعا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 كان زمان مخزن كبير للاغنياء وقت اي غزوه الكل كان عارف ان السرداب ده موجود فعلا بس ما حدش جرب ينزله لانه معروف انه مسكون عفاريت واي حد هينزله مش هيخرج منه بس احنا لamina الكلام ده ورا ضهرنا وقلنا لازم ننزله يمكن نلاقي الكنز ده ونخرج البلد من حاله الفقر اللي كانت فيها قطعه خالد وقد ظهر استمتاعه على وجهه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 لحد ما لقينا نفسنا مش قادرين ناخد نفسنا فجأة انطفت لمبات الغاز كلها في وقت واحد وصرخ واحد فينا عفريت طفى لمبتي وبعديها كل واحد فينا خد دله في سنانه ورجعنا جري على بره وركبنا بتخبط في بعض ومن وقتها وما حدش فكر انهم ينزلوا تاني ضحك خالد بس هتفضل ذكرى حلوه وانكم قدرتوا تتغلبوا على مخاوفكم حتى لو اخذتوا دلكوا في سنانكم بعدها عاد خالد الى حجرته وقد حاول ان ينام ولكن هيئته ان يغمض له جفن يفكر كثيرا فيما اخبره به جده وهو يعلم ان ما سمعه يبدو اسطوره ولكن سرداب موجود بالفعل وجده لا يكذب قط ثم نظر الى الورقه المكتوب بها سبب رفض والدي منى انه يريد شخصا فريدا شخص يرضي جنونه يحدث نفسه إنه لن يتزوج غير منا وإلا فلن يتزوج ثم تحدث إلى نفسه مجددا بصوت عاد فيها إيه لو نزلت السرداب افرد كان فيه كنز موجود فعلا ثم صمت وتحدث لنفسه وكان شخصا آخر يحدثه كنزيه ده كلام مجنين ما تنساش إن السرداب ده مسكون عفريت وأشباح وإنت أكتر واحد عارفك إنت في بعض الأوقات بتخاف من خيالك ثم عاد مجددا لو كنت جبان يبقى ما استحقش منى انت عاجبك حياتك كده خريج كليه التجاره وشغلك مالوش اي صله بالتجاره درست اربع سنين علشان تتخرج وتشتغل في مخزن ادويه ولو انك ساكن لوحدك مع جدك كان زمان مرتبك خلصان في نص الشهر ثم اكمل لو كنت بتحب منى فعلا موت شجاع علشان حبها اثبت لنفسك وليها انك بتحبها فعلا ولو لقيت الكنز ده هتكون اشهر واحد في البلد دي لا في مصر لا ده في العالم كله حتى لو ما لقيتوش كفاية انك بتحاول في سبيل حبك ثم انتفض من على سريره واخرج جسورة لمونة ونظر اليها وكأنه يحدثها انا هنزل استر تبدأ هنزل مهما حصل وان كان ابوك مجنون فانا اوقات كتير بكون الجنون نفسه كان خالد يظن انه يتحدث الى نفسه وحيدا لكنه لم يكن يعلم ان هنالك من يسمع حديثه الى نفسه بصوت عال خارج الحجره حيث كان يقف جده مجاورا لباب الحجره ويستمع الى ذلك الحديث وصياحه الى صوره منى ورغم هذا لم تض على وجه جده اي نوع من انواع الدهشه وكان ما سمعه من حديثه عن نزوله السرداب امر لا يمثل له اي اختلاف بل يبدو وكانه امر متوقع حدوثه ظل واقفا هكذا حتى صمت خالد واغلقت انوار حجرته وساد الهدوء المكان ولم يقطع هذا الهدوء الا ذلك الصوت المميز الذي يعلمه جده جيدا حين ينام خالد بعدها غادر هو الاخر متكئا على عصاه الى حجرته حيث جلس صامتا على اريكته بعض من الوقت لم يتجاوز دقائق وكانه يفكر فيما سماعه من حديث خالد الى نفسه ثم حرك عصاه ليجذب بها صندوقا خشبيا صغيرا يبدو عتيقا حتى فتحه فاخرج منه البوما قديما للصور مغطى بكثير من الاتربه وبعدما ازاح الاتربه عنه بدا يقلب في صفحاته صفحة تلو الاخرى ويشاهد ما بها من صور حتى توقف كثيرا عند احدى الصور في اليوم التالي استيقظ كل من خالد وجده مبكرا كما تعود دائما فخالد لديه عمله المبكر وجدته لا ينام بعد صلاة الفجر يظل يقرأ في كتاب الله حتى ينهض خالد فيتناول افطارهما معا والذي تعده لهما فتاة تسكن بجوارهما قد اعتادت على ذلك منذ سنوات حتى جلس خالد وكان ينظر الى جده بين الحين والاخر وكانه يريد ان يخبره بشيء حتى قطع صمته وسال جده عبدو انت تقدر تعيش لوحدك نظر جده اليه واظهر انه لا يفقه سؤاله انت عاوز تسافر ولا ايه صمت خالد ثم نظر اليه مجددا لو سافرت الفتره قليله تقدر تعيش لوحدك ثم اكمل وكانه يوضح كلامه انا عارف ان كلامي صادم ليك بس انا قررت اني اسيب البلد لفتره واقسم لك اني هرجع في اسرع وقت مش هتحس بغيابي ابدا ثم حاول ان يجد مبررا لحديثه انا هسافر اي مكان الاقي في نفسي احس فيه بوجودي انت عارف ابن ابنك خالد كليه التجاره واشتغل ايه رد جده اه شغال في مخزن ادويه رد خالد واظهر حزنه ابن ابنك شغال شيال في مخزن ادويه شيال هات الكرتونه دي حطها هنا خد الكرتونه دي وديها هناك ثم همم بالوقوف ليغادر وقال لجده لي فسافر فتره مش طويله ثم التفت خارجا حتى اوقفته كلمات جده انت ليه بتكذب يا خالد انت ليه مش عاوز تعرفني انك عاوز تنزل السرداب كانت تلك الكلمات كالصاعقه التي وجهت الى خالد فقد اختلق رغبته في السفر لفتره كي لا يعلم جده بذلك ويظن انه اصيب بالجنون ولا يعلم كيف عرف جده بنيته حتى نظر الي سرداب انت عارفت من ايه اقصد سرداب ايه وكلام فضي عارفت من زمان من زمان جدا ثم امره بالجلوس مجددا وسأله في جدية انت عاوز تنزل السرداب ليه صمت خالد ثم تحدث وحاول ان يجعل الحديث مسح انت ليه مصمم على حكاية السرداب دي انا بقولك مسافر قعد جده نفس سؤاله انت عاوز تنزل السرداب ليه لم يجد خالد مفررا من الحديث سوى ان يخبره بالحقيقه فقال بعد ان زفر زفيرا طويلا عايز انزل علشان اثبت لمونا وابوها اني بطل اني مختلف عن غيري بس اجاب خالد في تعجب من سؤاله ايوه بس ثم اكمل ومين عارف يمكن الاقي الكنز اللي نزلت له قبل كده فساله جده بس ايوه تحدث جده في جديه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 دماك ودما ابوك السبب هو حبنا للمجهول حبنا للتمرد حبنا لاكتشاف حاجه جديده حبنا للاختلاف لما كنت صغير كنت بحكي لك عن السرداب وانت بتعيط ويمكن كنت بتبص لها انها مجرد حكايه علشان اسكتك بيها وما تعرفش اني كنت بنمي فيك السبب ده مصدقني كنت عارف ان هيجي يوم وتكبر واحكي لك من تاني عن السرداب مجرد حكايه صغيره عنه وهتتنفض من جواك ثم تابع حديثه ما انت يا ما رفضك ابو منى وكنت عارف سبب رفضه اشمعنى المره دي اللي حبيت تعمل بطل لحد ما جه اليوم ده امبارح وحصل لك نفس اللي حصل لابوك يوم ما حكيت له عن السرداب بس الفرق اني عرفت انك عاوز تنزله اما هو راح فجاه قال خالد في دهشه كبيره ابويا نزل السرداب مش ابوك لوحده ابوك واخد امك معاه كانوا فاكرين انهم هيروحوا رحله صغيره ويرجعوا علشان كده سابوك انت وابني سنتين وقالوا راجعين بعد ايام لكن الايام بقت شهور والشهور بقت سنين والسنين فاتت وما رجعوش والبلد كلها عرفت انهم ماتوا في حادثه والكل شكر ربنا اني ما كنتش معاهم ونجيت من الحادثه دي لكن الحقيقه انهم نزلوا السرداب عمري ما انبتههم على كده بقول لنفسي ما انت كمان نزلت السرداب كنت فخور بنفسك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 حد غيري عاوز يقولك بعدها غادر خالد ولم يتجه الى عمله كما كان يذهب كل يوم بل توجه لمقابله منى بعد ان هتفته وطلبت مقابلته باحدى الاماكن داخل جامعه المنصوره حيث كان يلتقيان هنالك دائما وفي طريقه الى هناك لم يشغل باله سوى حديث جده اليه وهل يرغب في نزول السرداب حبا لمنى ام ان حب المغامره هو ما يدفعه لذلك ثم تذكر حديث جده عن والديه اللذين لا يعلم عنه ايتيمه اي شيء فقد وجد نفسه منذ طفولته مع جده ولم يرى صوره واحده لابيه او امه لم يساعده على تخيلهما الا كلمات بعض اقاربه انه طويل مثل ابيه فقد كان تقريبا في مثل طول ابيه الذي يبلغ اكثر من 180 من السنتيمترات كما يقولون له وكتفيه العريضين والبنية القوية هذه اشياء يقولون انه شابه اباه فيها اما اقارب امه فطالما اخبره ان شعره الاسود الداكن وابتسامته الدائمه يضلان شبها دائما بينه وبين امه وضحك حين تذكر تلك الجمله التي كان يخجل منها حين كان صغيرا جميل شبه امه بعدها عاد بتفكيره الى ذلك الرجل الذي اخبره جده ان لديه كلاما كثيرا عن السرداب وعن ذلك الاسم الذي سمعه لاول مره سرداب فوريريك وظل تفكيره منشغلا هكذا حتى وصل الى ذلك المكان الذي كان يقصده لملاقاه منى وجد خالد منى في انتظاره بحجابها المميز والوانها المتعدده وعباءتها السمراء التي كان يداعبها دائما ويخبرها انه يتشائم حين تقابله بتلك العباءه فنظر اليها بابتسامه ازيك يا منى لم تبتسم منى كعادتها ولكنها نظرت اليه في حزن انا متاسفه ان بابايا عمل معاك كده للمره الثامنه ضحك خالد لا انا خلاص تعودت انا بقيت مفضوح في البلد اساسا الناس بقت بتقول عليا اني ضربت الرقم القياسي في رفض جوازك بيه واني المفروض ادخل موسوعه جينس قالت تلك الكلمات كي يخرجها من حاله الحزن التي وجدها بها ولكن دون فائده انا كنت مفكره زيك ان بابا عاوز حد مختلف بس للاسف بابا اتغير فجاه اندهش خالد يعني ايه اتغير في دكتور تقدم لبابا علشان يجوزني طبعا انا كنت متاكده ان بابا هيرفض بس فوجئت ان هو وافق ايه وافئ اه وافئ ومصر ان نتجوزه ثم تسقطت بعض دموعها وانا حاولت اتكلم معاه بخصوص حبي ليك فجأت انه ضربني على وشي وقال لي انه عارف مصلحتي اكتر مني وان مستقبلي مضمون مع الدكتور واني هتعب معك كانت منا تتحدث واختلط حديثها بدموعها وخالد يمصط لها وكانه لا يصدق ما تسمعه اذناه ماذا يريد لك الاب المجنون كان يخبره انه يريد شخصا لابنته فريده من نوعه لكن يبدو انه كان يريد اي شخص الا خالد حسني انا هل يضيع حب تلك السنوات ما بين عشيه وضحاها انه لم يحد في حياته مثلما احب منى ولماذا لم تعترض منى على قرار ابيها هل استسلمت خوفا من عنوستها كلها اسئله دارت في ذهني بينما كانت تتحدث منى 因 طلبت منه الرحيل كي لا تتاخر في عودتها الى منزلها وكانها تهرب من لقائه ابتسم خالد ساخرا مشيرا اليها بيده ان ترحل دون ان يتحدث وكانت المرة الاولى التي يتركها ترحل بمفردها جلس في مكانه ينظر اليها وهي تغادر وكانها المرة الاخيرة التي يراها بها ويخنقه ذلك الضيق الذي يشعر به تلك هي المرة الاولى التي يشعر فيها بالهزيمة إحساس لم يشتاح من قبل لم ينتبه في أي مرة تقدم إليها لخطبتها ورفض فيها كان يعلم أن هناك ما يدعى الأمل الذي يجعله يتقدم إليها ولو مئة مرة حتى يقبل أبوها يتذكر تحمله لنظرات الناس إليه وسخرياتهم منه حين كان يخبرهم بأنه سيتزوجها ذات يوم وستبقى قصة حب يخلدها التاريخ كان يظن نفسه أحمق بإمكانه هنا طلب منها ذات مرة ان يتزوجها دون معرفة ابيها حتى رفضت ودام خصامهما لمدة طويلة حتى اعتذر منها مجددا ولكنه كان اكثر حماقة الان انها ستوافق على ذلك الطبيب كما وافق ابوها وربما ارادت ان تقابلني تلك المرة كي ترضي ضميرها فقط لا غير هكذا حدث نفسه حب سنوات يذوب كقطعه جليد في ثوان قليله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 ثم جلس على ارضيه الغرفه واضعا راسه بين يديه يسبح بين ذكرياته مجددا حتى انتفض ذاهبا الى حجره جده رفيق حياته حتى وجده قد انهى صلاته فساله على الفور انت قلت لي ان في حد عنده كلام كتير عن السبتاب صح انت خلاص قررت ايوه انا عاوز انزل السبتاب عشان منى تمالك خالد نفسه منى خلاص راحت من ايدي هو خلاص سبت الشغل لازم انزل لازم الاقي حاجه واحده في حياتي اقدر احكيها لاولادي من بعدي عاوز احس مره واحده اني بطل قدام نفسي احساس الفشل بيقتلني ساله جده مجددا مش خايف انك ما ترجعش زي ابوك وامك رد خالد صدقني الحاجه الوحيده اللي كنت خايف عليها ان اسيبك لوحدك لكن طالما انت بتشجعني مفيش مكان لاي خوف في قلبي ولا عفاريت ولا اشباح وانه مسكون ما اعتقدش ان الاقيها افريد اصعب من بني ادم انا خلاص قررت اني هنزل وكان عندك حق لما قلت ان منى مش هي السبب بالعكس بعد ما منى راحت من ايدي بلحظات زاد حبي للنزول اكتر من الاول يمكن الاقي في السرداب الذكرى اللي تخليني اقدر انسى اهانه ست سنين لنفسي ثم نظر الى جده مين الراجل ده وفين الاقي فابتسم جده اطمن هو سمع كل, كل كلامنا ويمكن اتاكد انك عاوز تنزل السرداب فعلا نظر خالد في دهشه الى جده وكانه لا يفهم شيئا حتى دخل عليهما رجل عجوز يقترب في سنه من جده وعلى الفور تحدث جده واشار الى العجوز اعرفك ده مجنون السرداب اكيد تعرفه نظر اليه خالد ايوه طبعا الحاج مصطفى اصلان ولا انت فكرني من بلد ثانيه مصطفى كان اول واحد فكر انه ينزل سرداب من 50 سنه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 يمكن الناس بتفكرنا انا وجدك في اعداد المجانين ومش مصدقين اننا من 50 سنه نزلنا السرداب فعلا بس دي عندهم حق فيها انطبعت الدهشه على وجه خالد مجددا حتى ساله ايه عندهم حق يعني ايه اكمل العجوز ايوه عندهم حق يمكن دي معلومه انا الوحيده اللي اعرفها اني من 50 سنه لما نزلنا احنا الاربعه ما نزلناش السداب فوريك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 وفضلت مستني اليوم اللي ينزل فيه حد غير السرداب ويحقق حلمي ثم اخرج كتابا قديما كان معه واكمل الكتاب ده من نسخه واحده اللي كتبه شخص نزل السرداب قبل كده لقيته بالصدفه في كتب والدي لما كنت شاب لكن للاسف عامل الزمن اثر عليه قبل ما الاقيه فكان سليم منه تقريبا 10 ورقات بتتكلم عن سرداب وريك ثم اعطى الكتاب لخالد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 ولا بد من تجاوزه في اسرع وقت الى السلم الحقيقي للسرداب والذي يمتد لاكثر من 30 مترا تحت الارض ومنذ تلك اللحظه فلا توجد ادنى مشكله بالتهويه فقد صمم ذلك السرداب بكل براعه ولا يعرف كيف تم تهويته بتلك الطريقه اما تعجب خالد فقد ازداد حين قرأ ان السرداب يوم يكتمل البدر في السماء رغم وجوده تحت الارض انهم مهندسو الماضي يا لها من براعه حتى انتهت العشر ورقات حين كتب صاحبه كنت اظن ان الكنز الحقيقي هي الثروات التي خزنت به ولكن اكتشفت ما هو اثمن من ذلك بكثير واعظم من كنوز فوريق انني اكتشفت حين انتهت العشر ورقات دون ان تكتمل الجمله نظر خالد الى العجوز في لهفه اكتشفي فاخبره العجوز انه لا يعلم انه وجد الكتاب على تلك الحاله ويظل السؤال قائما ما الذي اكتشفه صاحب هذا الكتاب والذي ظل يشغله طوال 50 عاما ثم نظر الى خالد لو عايز تكتشف اللي اكتشفته لازم تكون في السرداب الهلالي الهلالي ايوه الهلال القمر بدر وده توقيت اللي بيكون فيه سرداب فيه اضاءه على حسب كلام الكتاب صمت خالد قليلا ثم نظر اليه وانا مستعد انزل مستعد لفرصه حياتي كانت الساعه تقترب من السادسه حين تركه العجوز وغادر وترك معه ذلك الكتاب الذي تصفحه لاكثر من مره ومع كل مره تزداد رغبته في نزول سداب يدفعه ذلك الفضول الى معرفه ما اكتشفه كاتبه يشعر انه يمتلك سرا من اسرار الزمان ويسال نفسه هل اكتشف كنوزا لا حصر لها هل توجد آثار بالاسفل واكون انا مكتشف القرن ال21 وظل هائما في احلام اليقظه اقتربت الشمس من المغيب فصعد اعلى بيته ونظر الى بلدته ينظر الى تلك الاراضي الزراعيه والى الاشجار العاليه والطيور التي تزينها ينظر الى البيوت المجاوره وكانه يراها لاخر مره يستنشق نسيم بلده العطر ويتحدث اليه ربما يكون اخر نهار لي هنا اتمنى الا يكون حتى عاد الى غرفته ليتم استعداده لرحلته مر الوقت ودخل الليل وزينت السماء بالبدر وها هو ينتظر حتى يسكن الهدوء البلده وهو يعلم انه لن ينتظر كثيرا فعاده ما يدب الهدوء البلده بحلول العاشره مساء على الاكثر ولا يتاخر بها سوى صديقه الدكتور ماجد منير والذي يغلق صيدليته في وقت قد يتجاوز ال12 انه لا يريد ان يراه احد وهو متجه الى ذلك البيت المهجور في اطراف البلده حتى دقت الساعه الواحده صباحا واستعد للرحيل نظر الى جده مبتسما ومودعا له ان شاء الله هرجع ابتسم جده اكيد هترجع انا ابن ابني بطل ثم طلب منه ان ينتظر لحظه وقد اخرج ذلك الصندوق الخشبي واخرج منه ذلك الالبوم القديم فساله خالد ايه ده قام جده بتقليب بعض صفحاته ثم وقف على تلك الصوره التي توقف امامها من قبل وتحدث اليه عارف مين دول نظر خالد وما زالت الدهشه تمتلكه حتى اكمل جده دي صوره امك وابوك كانت اخر صوره ليهم قبل ما يسيبوني ثم دمعت عيناه نظر خالد إلى الصورة ودمعت عيناه والآخر وظل متأملا بها لفترة أول مرة شوف صورتهم كنت مستنى اليوم ده وفضلت معزب نفسي على شان اليوم ده ثم أعطاه الصورة ومسح بيده دموع خالد واحتضنه فهمس خالد في أذنه هرجع لك يا عبد هرجع ثم غادر كان الهدوء يسود البلدة ولم يكن يسير بشوارعها احد سوى خالد والذي كان يحمل شنطة على كتفه بها من الطعام ما يكفيه لعدة ايام ومصباح للانارة والكتاب الذي اعطاه له العجوز وبعض الاوراق والاقلام اعتقاد منه ان هنالك ما يحتاج لتدوينه وقد وجد عدم حاجته لكاميرا تصوير فوجود هاتفه الخلوي يغني عن ذلك كان يسير مسرعا الى اطراف البلدة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 وقد اندهش حين وجدها أمامه في ذلك الوقت المتأخر من الليل حتى سألته فين خالد ومش بيرد على تليفونه ليه رد جده ليه أجابت مونة في فرحة خلاص يا جد يقدر تقنع بابا أننا نتجوز أنا وخالد ومش أدرى استنى للصبح علشان أقول له خايف يكون لسه زعلان من الصبح فابتسم العجوز ثم صمت تجاوز خالد سور البيت المعجور وقد انار مصباحه حين وصل الى مكان الصخره الذي وصفه له جده بالتفصيل والتي كان يصعب ان يصل اليها دون وصف جده له حتى حاول ازاحتها فلم يستطع في البدايه رغم قوته البدنيه فحاول مره اخرى دون ان يستطيع فصاح بنفسه ان لن يستسلم وعاد للمحاوله مره ثم مره ثم مره وقد سال العرق من جبينه ولكن دون جدوى حتى وجد لوحا من الخشب ففكر ان يكون وسيله لازاحه الصخره وبدا يحاول من جديد ويصرخ مجددا لن استسلم ويدفع بقوه ويضغط اسنانه ببعضها ويدفع مجددا اللوح الخشبي ويصيح ويدفع حتى تحركت الصخره بعض الشيء تبعها سقوطه على الارض ما ان تحركت الصخره تلك الحركه الضئيله ودفعها رويدا رويدا بعيدا عن ذلك الباب الحديدي الذي كان يركض اسفلها حتى سقط على ركبتيه وقد ازداد ضربات قلبه وزادت سرعه تنفسه وهو يقول مبتسما لنفسه اجمد يا بطل احنا لسه في الاول بعدها نظر الى الباب الحديدي الذي كان جزءا مربعا من الارضيه وقد سمى الله وقام بفتحه فلم يكن موصدا باي نوع من الاطفال سوى الصخره وما ان فتحها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 فبدا يشعر بضربات قلبه يحاول ان يرى نهايه ذلك النفق لكن دون جدوى كشبك عنكبوت حال الدون ذلك تقدم خالد في الظلام اكثر واكثر وحاول ان يسرع يبحث عن سلم السرداب الذي اخبره به العجوز حتى شعر بضيق صدره فاسرع في تحركه حتى قن الهواء بصوره شديده وبدا يضع يده على رقبته من الاختناق الاختناق يزداد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 وصرخ بصوت واهن لا يوجد مسرداب لا يوجد ثم صمت ومال رأسه جانبا وكاد يغمض عينيه مستسلما حتى نظر بعيدا الى بقعة اضاها مصباحه الملقى بجواره فابتسم ابتسامة يشوبها اعياء شديد وتحدث بصوت خافت سرداب فريك فمضى ماغما دينه للحظات حتى فتحها مره اخرى ونظر مجددا الى الواح خشبيه متراصه ظهرت في بقعه الضوء وكانها باب صغير يوجد باحد جانبي النفق كان الباب الخشبي يبعد عن خالد عده اقدام وما زال خالد ملقى على ظهره من شده الاعياء حتى انتفض مجددا وتحرك بجسده تجاه ذلك الباب ويزحف كانه احد الزواحف لا يقوى ان يقف على قدميه وينازع اختناقه كمن ينازع الغرق يتحرك بجسده ويدفع بقدميه ويستعين بذراعيه وقد وضع مصباحه بين فكيه يقاوم اكثر واكثر ويحدث نفسه انه الامل انه سرداب فوريق حيث الهواء حيث الحياه يهذي بكلمات يقوي بها نفسه ويقترب اكثر واكثر من الباب ويدفع بقدميه في قوه حتى توقف جسده مره اخرى بعدما خرت قواه مجددا ولم يكن يتبقى سوى اقل من قدمين نحو الباب ولم يعد يقوى على المقاومه تنظر عيناه الى الباب ويحاول ان يمد ذراعه اليها لكنها لا تلمسه وكانها استسلمت حتى صرخ صرخه قويه وكانه يجمع ما تبقى لديه من قوه وقذف بجسده تجاه الباب كصخره اندفعت نحو باب خشبي قديم قد اذابه الزمن حتى انكسرت ألواحه واندفع خالد بداخله ليجد جسده يهوي على سلم خشبي مغمضا عينيه ويتدحرج كما تتدحرج الكره حين تسقط على درجات السلم لم يستطع السيطره على جسده على الاطلاق ويرتطم بين الحين والاخر وهذات سقوطه اكثر واكثر ثم هدأ ارططامه قليلا حتى توقف وقد فتح عينيه ليجد نفسه في مكان مختلف على الاطلاق فتح خالد عينيه فوجد نفسه ملقى على احدى درجات السلم العريضه وقد انتعش صدره بالهواء وكانه ارتوى ببئر من الماء بعد ظم شديد وزاد سروره حين وجد نفسه يرى كل شيء دون الاستعانة بمصباحه وقد زال ظلام النفق حتى وقف على قدميه وصرخ انا في سرداب فوريك انا في سرداب فوريك بعدها نظر الى اسفل حيث لم ينته السلم بعد وقد اسرع الى اسفل يخطو درجاته في امل لا تعوقه الام ارتطامه حين سقط يريد ان يكتشف كل شيء في وقت قليل قبل ان يختفي البدر ويتحدث الى نفسه ان كل ما ذكره الكتاب حتى الان قد وجده فالهواء موجود بالفعل واضاءه البدر تنير له طريقه وكانها جمعت لتزداد قوه اضاءتها داخل السرداب يا لها من براعه هندسيه ولكن يظن سؤاله الى نفسه ماذا اكتشف صاحب الكتاب حتى انتهى السلم ووصل الى نهايته فوجد نفسه في السرداب وجد خالد نفسه امام نفق كبير اكبر كثيرا من النفق الذي مر به سابقا فارتفاعه يقترب من 10 امتار واتساعه يبلغ مثل ارتفاعه حتى سار به ونظر الى جدرانه الضخمه في دهشه وكانه في مزار سياحي وقد اخرج قلمه واوراقه واخذ يكتب بعض السطور عما يراه ويتقدم اكثر واكثر ويسال نفسه كيف يوجد هذا السرداب الضخم اسفل بلده ولا يعلم احد شيئا عنه سوى صاحب الكتاب المجهول وبعض الاشخاص الذين لن يصدقهم احد انه قد يكون اعظم اكتشافا في العصر الحديث وقد يجعل من بلده مزارا سياحيا يبدو ان الكاتب قصد باكتشافه السرداب نفسه ويسير منبهرا ويتقدم ويضحك بهستيريا لقد انتهى الامل ولعله يجد احد الكنوز الان يبحث في كل جوانب السرداب لا يريد ان يترك شبرا واحدا يفوتو حتى ارتطمت قدماه بشيء ما وما ان نظر اليه حتى انتفض قلبه هنا وجده هيكلا عظميا لاحد الاشخاص وقد كانت المره الاولى التي يرى فيها مثل هذا الهيكل ولكنها لم تكن الاخيره فكلما تقدم وجد اكثر واكثر حتى بدا الخوف يتسرب الى قلبه وكان تلك الهياكل تتحدث اليه وانها مصير كل من يدخل هذا السرداب وحدث نفسه ربما يكون احد تلك الهياكل لابيه او امه ولكنه تمنى ان تكون الحقيقه غير ذلك بعدما شعر خالد ان الاضاءه تقل شيئا فشيئا من خلفه فنظر الى ساعه يده فوجدها قاربت الخامسه فجرا وعلم ان البدر قد بدا في زواله ولا يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك ما ذكره الكتاب ان السرداب يظل مضاءا وقت وجود البدر ولم يذكر شيئا اخر وتمنى انه لو كان يمتلك الكتاب كله حتى مر بعض الوقت وتلاشت معه اضاءه سردابه تدريجيا ولكنه لم يعط اهتماما لذلك وتقدم اكثر واكثر حتى وجد صوره لشخص تبدو على ملامحه السر منقوشه على احد جدران السرداب فتحدث الى الصوره مبتسما اكيد انت فريق احب اعرفك بنفسي انا خالد حسني مكتشف سردابك العظيم واللي بسببك هيعيش احلى ايام حياته <تصفيق> <تصفيق> ثم ضحك واخرج هاتفه الخلوي ليلتقط له صوره وما ان التقط هاتفه الصوره حتى شعر بهزه عنيفه تحت قدميه تزامنت مع بدء اضرامي من خلفه حتى نظر خلفه فجاه فوجد جدران السرداب تنهار ويقترب الانهيار منه بشده فعد بظهره للخلف بضع خطوات وبعدها لم يجد أمامه سوى أن يلتف ويجري للأمام يجري خالد سريعاً وانهيار الجدران يسرع خلفه وكأنه فريسة يلاحقها أسد مفترس لا يصدق عينيه يشعر بأنه في حلم ما ويسرع وتسمع أذناه صوت ارتطام صخور الجدران الضخمة لو أصابته صخرة واحدة لقتلته حتى سقطت شنطة كتفه وما بها ولكنه لم يعبأ بذلك وواصل عدوه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 دلفع اليه بعدما انهار الطريق الاخر قبل ان يصل اليه وكان الانهيار يتحكم في مساره حتى فوجئ بنفسه يجري الى منحدر يتجه الى الاعلى ويلاحقه الانهيار اسرع واسرع ويريد ان يبتلعه يحاول ان يقاوم بصعوبه الصعود ويتقدم ما زال النور امامه والظلام من خلفه ويخطو بقدميه سريعا حتى وجد نورا شديدا على مرمى بصره وكانه نور النهار الذي يعرفه جيدا هنا كان يفتح نافذه غرفته صباحا فاسرع اليه ان النجه مجددا لا بد انه مخرج اخر للسداد هكذا حدث نفسه وما زال ظلامه والانهيار يلاحقه حتى اسرا وقد اقترب من الفتحه وقفز خارجا منها لتنهار هي من اسفله وتغلق وكان الارض قذفته خارجها وجد خالد نفسه ملقى على الارض وراسه منغمس في الرمال فرفع راسه وازال الرمال عن وجهه وعن عينيه ونظر الى السماء وضحك وشكر الله بعدما ظن انه عاد مرة اخرى الى اعلى وانه قد نجا من النيار ذلك السرداب الذي يبدو ملعونا حتى نظر الى السماء مجددا ولاحظ زرقتها وصفائها الى درجه لم يرها من قبل ثم نظر حوله فوجد الرمالا في كل مكان على مرمى بصره وكانها صحراء حتى قام وقد دار بجسده ليرى ما حوله فلم يجد سوى صحراء واسعه تظلها سماء في غايه الصفاء حتى ضرب راسه بيده وتحدث بصوت عال فوي يا خالد انت بتحلم ولا ايه انت فين وايه اللي جابك الصحراء دي هنا نظر حوله مجددا ولم يجد بها الا نفسه ولا يصدق ما يراه وسال نفسه مجددا اين هو ثم سار بعض الخطوات في كل اتجاه ولكن دون جدوى انها صحراء لا يوجد بها احد حتى جلس مكانه في دهشه ونظر الى فتحه السرداب التي خرج منها فوجدها وكانها لم تكن فضحك ساخرا وتحدث في خيبه امل <تصفيق> بين السرداب ده كان معمول علشان نعمر الصحراء والكنز وفريق ده كان مقلب ويا ترى انا بقى في الصحراء الشرقيه ولا الغربيه ولا في سيناء ولا كون عبرت الحدود ورحت ليبيا او السعوديه مثلا ثم صرخ وكبنه اصابه الجنون انا فين انا فين مرت ساعات على جلوسه هكذا يجلس لا يعلم اين يذهب وقد خلع قميصه ووضعه فوق راسه كي يقيه حراره الشمس وقد اندهش حين نظر الى ساعه يده فوجد عقاربها توقفت عن الحركة ولم يفكر بهذا الأمر كثيرا هنا فوج أبير عجلين يجريان في الصحراء بعيدا عنه فأسرع إليهما على الفور وبدأ الأمل يدب في قلبه وحدث نفسه وهو في اتجاهه إليهما أكد العرفين إحنا فين وهرجع لبلد الزي حتى اقترب منهما ولحظ زيهما الغريب وشدة أعيائهما وكانهما مريضان بمرض مزمن شديد وما زالا يجريان بسرعه حتى اوقفهما وسالهما لو سمحتم انا محتاج مساعدتكم ولكنهما تركاه وواصل وجليهما فاسرع خلفهما ليوقفهما مجددا انتوا بتجروا كده ليه فنظر اليه احدهما الا ترى ما نحن به تعجب خالد من لهجته الغريبه وابتسم ساخرا وكانه يقلد اجل اراه يا سيدي ثم ساله احنا في السعوديه صح نظر اليه الرجل متعجبا ماذا تعني سعوديه ابتسم خالد وقد زفر زفيرا طويلا وتحدث الى نفسه من الفضياع ثم ساله الرجل الاخر انت غريب فاجاب خالد على الفور ايوه انا غريب ثم اكمل احنا فين وانتم مين اجابه احدهما اننا فقراء وقد هربنا الى الصحراء الا يوجد معك طعام اجابه خالد لا للاسف كان معايا بس ضامه مع على الشنطه ثم وضع يده في جيبه واخرج ورقه من فئه ال10 جنيهات واكمل انا معايا فلوس ممكن تشتريوا اكل لو قلتوا لي احنا فين وازاي ارجع بلدي خطف احدهما ما اخرجه خالد من نقود ثم وضعها بفمه واكلها فندهش خالد وساله متعجبًا انت جعان لدرجه دي انت اكلت فلوس؟ فاجابه ذلك الرجل الذي ساله عن السعوديه انها ورقه وقد اكلها صديق جاء ثم اكمل يبدو لي انك كريم ولهذا تاكدت انك غريب عن هنا واشعر انك غني للغايه ضحك خالد ونظر الى نفسه وملابسه الباليه والتي غطاها تراب النفق والستان وحالته التي يرثلها وسال نفسه اي غنى يتحدث عنه ذلك الابله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 وهربنا باعجوبه وتركنا من نحب قبل هذا اليوم انها شخالت من الاسل ارض زيكولا ساله الرجل الاخر الا تعرف ارض زيكولا اجابه خالد لا فين زيكولا دي انا مش شايف الا صحره في كل مكان فاكمل الرجل لابد انك غريب عن الدنيا كلها من يوجد في هذا الزمان ولا يعرف ارض زيكولا ثم اكمل الرجل محدثا صديقه انهم الاغنياء يسخرون منا دائما هكذا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 كيف توجد تلك المدينه بجوار تلك الصحراء الجرداء حتى قاطع تفكيره صياح احد الرجلين اليه مجددا اياك ان تذهب الى زيكولا اياك وواصل جريه مع صاحبه لم يعط خالد اهتماما لذلك المجنون كما سماه وظل ينظر الى تلك المدينه من اعلى ويسال نفسه مجددا اين هو من العالم واين توجد ارض زيكولا تلك حتى ابتسم حين نظر بعيداً الى اسفل فوجد طريقاً طويلاً ممهداً الى تلك المدينة وبه كثير من التعرجات ومرتفعاً الى اعلى حيث يمر بالقرب من تلك الهضبة التي يقف عليها فلم يجد أمامه سوى أن يسرع باحثاً عن ذلك الطريق يريد أن يذهب الى المدينة في أسرع وقت بعدما حل به الجوع والعطش وبعدها يحاول أن يعرف أين هو بعدها صار خالد في الصحراء متجها الى ذلك الطريق الذي شاهدته عينه وقد ظن في البدايه انه قريب منه ولكنه اكتشف غير ذلك تماما وكلما تقدم لم يجد شيئا حتى اعتقد انه سراب ولكنه تحقق من وجوده هنا وجد عربه يجرها حصان وتسير على مقربه منه فاصرع في اتجاهها فوجد امامه ذلك الطريق الذي شاهده من اعلى ولكن سائق العربه لم يلحظ وجوده وطعن بها ام خالد الذي واصل تحركه في نفس الاتجاه الذي سلكته العربه مر الوقت وقد اصبحت الشمس عموديه وزادت حرارتها وحل الارهاق والتعب على خالد وبدات الام اصطدامه في السداب تحل عليه مجددا ولكنه تابع مسيره رغم انه يعلم ان هذا الطريق طويل للغايه ولا بد له من نيل قسط من الراحه يريد ان يصل الى هناك في اسرع وقت شعر ان هنالك املا ما في انتظاره حتى سمع صوتا من خلفه وحين التفت وجد عربه يجرها حصان فاشار الى سائقها ان يقف فوقف السائق حصانه بالفعل فنظر اليه خالد في تعب انا عاوز اروح ارض زيكولا فنظر اليه السائق وكم تدفع فوضع خالد يده في جيبه واخرج بعض النقود الورقيه واشار الى السائق ان ياخذها فنظر إليه السائق في غضب ورق ثمر قها في وجهه وتركه وغادر وخالد لا يفقه شيئا مجددا وحدث نفسه بصوت مسموع حكايه الورقه دي بلدي كلها مجانين ولا ايه وواصل تحركه مره اخرى فجاءت عربه اخرى وحدث معها مثل ما حدث مع العربه السابقه تماما وتركه سائقها وغادر فابتسم خالد ابتسامه بها خيبه امل كبيره انها زيكولا ارض المجانين هكذا حدث نفسه وصار مسافه اخرى وازداد تعبه حتى سمع من جديد صوت عربه ولكنه حين نظر خلفه وجدها عربه ضخمه يبدو عليها الفرا وقد اختلفت عن العربات السابقه من حيث تصميمها واناقتها فرا ان يوفر تعبه ولا يشير اليها ويكمل مسيرته حتى مرت بجواره فوجد شابا في مثل عمره متشبثا بمؤخرتها دون ان يراها سائقها وحين وجد خالد اشار اليه بيده ان يسرع الى العربه فاسرع خالد الى مؤخره العربه هو الاخر وقد تشبث بها ونظر الى ذلك الشاب في بسمه شكرا فهمس الشاب الى خالد وقد وضع يده على فم خالد اصمت كي لا يسمعنا صارت العربه في طريقها الى زيكولا و يصيح سائقها الى حصانه ان يسرع وخالد ومن معه ما زالا متشبثين بمؤخرتها وخالد ينظر الى ذلك الشاب في دهشه من ملابسه وايضا شعر خالد بدهشه ذلك الشاب الذي بدت واضحه على وجهه حتى اقتربت العربه من سور ضخم فاشار الشاب الى خالد ان يقفز معه تاركين العربه فقفز وما ان نظر خالد امامه حتى وجد سورا ضخما يبدو انه يحيط بالمدينه وصل ارتفاعه الى ما يقرب من خمسه طوابق تزينه نقوش غايه في الجمال وبه باب ضخم للغايه انه بابو زيكولا وقد كان مفتوحا على مصراعي تمر منه العربات مجيا وذهبا حتى نظر خالد الى الشاب انا بشكرك جدا رد الشاب لا تشكرني يا اخي انني مثلك تماما كادت تقتلني حراره الشمس ساله خالد انت من زكولا نعم وانت تبدو غريبا ايوه انا من البهفريك بلد جنب المنصوره ارتسمت الدهشه على وجه الشاب ماذا اسرع خالد وكانه يصحح حديثه مصر انا من مصر لم تختلف دهشه الشاب ماذا تقصد بمصر رد خالد في غرابه انت مش عارف مصر ام الدنيا رد الشاب نعم اخي لا اعرف صمت خالد مفكرا ثم أجابه وكأنه يريح نفسه من غربة هؤلاء الناس الذين يقابلهم أيوة مصر في الشمال ثم سأله إحنا فين؟ ألا ترى يا أخي أن أنا في زكولة؟ أرض الذكاء؟ لم يتمالك خالد نفسه من الضحك أرض الذكاء؟ لا فعلا أن الزكاء واضح على كل اللابلتهم ثم سأله يعني تبع دولة إيه؟ قرأت إيه؟ رد الشاب متعجلا لا أفهم قصدك إنها زيكولا فقط والان لا بد ان اتركك انني اضعت الوقت ولا بد ان اقوم بتعويضه وقد مد يده مودعا خالد فابتسم خالد انا اسمي خالد رد الشاب وانا ايمن حظا سعيدا في ارض زيكولا ثم تركه وغادر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 سار خالد بالمدينه وكانه يسير بمدينه الاحلام ينظر الى وجوه الناس وتعبيراتهم المختلفه منهم من تبتسم البسمه على وجهه ومنهم من انطبع الحزن على جبينه والى زيهم الذي انقسم الى اقسام عده فمنهم من يرتدي جلبابا وعلى راسه عمامه وقد كانوا كبار السن اما الشباب والصغار فقد كانوا يرتدون بنطالا واسعا من اعلى وضيقا من اسفل وكانه زي الصيادين الذي اعتاد ان يراه ولكنه اكثر اناقه ومن اعلى يرتدون قبيصا واسعا مصنوعا ببراعه من جلود الحيوانات او القماش اما النساء فقد وجدهن يرتدين ملابسا فضفاضه ذات الوان براقه وجميعهن لا يضعن شيئا فوق رؤوسهن وقد لاحظ جمال الكثير من النساء في تلك المدينه ولكنه خشي ان ينظر الى احداهن وهو لا يعلم كيف ستكون ردة الفعل في تلك المدينة يعجبه ذلك التنوع في الزي وتلك الأناقة التي بدت على كل فتاة وفتى بالمدينة يسير بشوارعها منبهرا بتلك المباني المتلاصقة والتي بدت عليها المهارة المعمارية كانت تمتلك ارتفاعا واحدا لا يتجاوز الثلاث طوابق وقد بنيت من الطوب المحروق والاخشاب أكمل خالد مسيره حتى وجد مكانا يقدم طعاما فسمع اصوات بطنه تنادي وتذكره بالجوع حتى اقترب من ذلك المكان وجلس به وطلب طعاما ثم جاءه رجلا بطعام من الخبز واللحم وقال له شكرا لتشريفك لنا ايها الغني فابتسم خالد ثاني غني ثم اكل وامتلأ بطنه وانتظر ان ياتي رجل لياخذ نقوده فلم ياتي حتى اكل ومشى وقد عادت اليه قوته مجددا ولكم اليسره في المدينه حتى وجد مكانا اخر لصناعه الملابس وبيعها فنظر خالد الى نفسه وجد ان يشتري لنفسه زيا كي لا يكون زيه مختلفا عن باقي اهل المدينه حتى يعرف اين هو وقد دخل ذلك المكان فساله من به لست من زيكولا فرد خالد ايوه فاعطاه الرجل زيا مناسبا بنطالا واسعا وقميصا واسعا من القطن ولم ياخذ منه نقود وقال له مثل ما قال صاحب المطعم شكرا لتشريفك لنا ايها الغني فابتسم خالد وتذكر كلام من قابلهما بالصحراء وانه غريب وقال لنفسه انهما مجنونان بالفعل فما وجده من اهل المدينه حتى الان كرم مبالغ فيه حقا انهما مجننان يسير بالمدينه بزيّه الجديد ويقلب عينيه هنا وهناك وقد لاحظ شيئا لم يفهمه وهو ان كل مكان للبيع والشراء يجد مكتوبا عليه ارقام ووحدات 10 وحدات او 5 اي وحدات تلك لا يفهم حتى اكمل مسيره وقد حل الليل ففوجئ بان تلك المدينه رغم ما يبدو عليها من الثراء الا انها لم يصلها الكهرباء بعد ولكنه انتهى شحينا اضيئت المدينه بالنيون وانتشر الضياء في كل مكان ولا تختلف اضاءتها عن المصابيح التي يعرفها تلك هي الاخرى براعه هندسيه حتى جلس على جانب احد الشوارع وكاد يغلبه النعاس حتى فوجئ باهل المدينه يستعدون وكانهم يحتفلون بشيء ما فالجميع يلعبون ويمرحون والاطفال يرقصون ويسال نفسه هل هنالك عيد ما يبدو كذلك وقد فرح بذلك فجمعوا اهل المدينه خارج منازلهم وسيؤنس ذلك وحدته دون مسكن حتى اقترب منه فتى فساله خالد لماذا يحتفل الناس هكذا فاجابه الفتى فرحا ان الاحتفال لم يبدا بعد ضحك خالد مدابعا الفتى وما اللي هيبدا امتى تعجب الفتى لماذا لهجتك غريبه رد خالد انني غريب تقصد كنت غريبا اما الان انت من اهل زيكولا ابتسم خالد ووضع يده على رأس الفتاه عارف ان زيكولا افضل كرم بس كمل اكمل الفتاه اليوم الكل يستعد للاحتفال اما الاحتفال الحقيقي سيكون غدا انه اعظم احتفال في الكون والكثيرون من البلاد البعيده ياتون للهضبه المجاوره ويقفون بها لمشاهده احتفالاتنا تعجب خالد وسال الفتاه وايه سبب الاحتفال ظهر التعجب على وجه الفتاه انني كنت اظنك غنيا ارجوك لا تدعني اشك في قدرتي بمعرفه الاغنياء ثم اكمل ان احتفالاتنا ستبدا غدا احتفالا بيوم زيكولا اليوم الذي يجعل من زيكولا اشهر مدينه بالتاريخ اليوم الذي يسعد به كل اهل زيكولا ثم صمت قليلا واكمل ما عاد شخص واحد بالطبع سال خالد في لهفه مين الشخص ده يبدو انك لا تعرف كثيرا عن زيكولا ثم تنهد ونظر الى خالد سيدي انه يوم زيكولا يذبح فيه افقر شخص يوجد بالمدينه شعر خالد بالصدمه حين اخبره الفتى ان يوم زيكولا يذبح به افقر من يوجد بالمدينه وحدد نفسه بانه افقر من في المدينه وما معه من نقود لا تفيد بعدما تاكد من مواقفه السابقه انهم لا يعترفون بتلك النقود وان كان حديث الفتى صحيحا سيكون هو الضحيه حتى قاطع تفكيره الفتى واكمل في يوم زيكولا تجرى منافسه بين افقر 3 اشخاص بالمدينه اما غدا للاسف فلن تكون هنالك منافسه وسيذبح الشخص مباشره بعدما نجح الاخران في الهرب آه لو رايتهما بعيني تذكر خالد من قابلهما بالصحراء وقال بصوت عال للمجانين فنظر اليه الفتى حتى تدارك خالد قوله وحدث الفتى تقصد ان الفقير تم اختياره بالفعل رد الفتى نعم هنا تنفس خالد استعاض واخرج زفيرا طويلا باشا قرره في سره حتى اكمل الفتى المعتاد في زيكولا ان يتم حبس الفقراء الثلاثه قبلها بايام ثم تقوم بينهم منافسه الغنى والفقر الزيكولا ومن يخسر منهم يذبح وبالطبع طالما هرب الاثنان سيذبح الشخص الثالث ثم اشار الى بيت مجاور انه في منطقتنا فنظر خالد الى البيت وتعجب ازاي ده بيت فقير بعدها تركه الفتى ومضى ليلعب ما مع من ماهو جلس خالد مره اخرى في مكانه ويتذكر ماذا حدث له منذ ان وجد نفسه بالصحراء وزاد الحاح سؤاله الذي تعمد تجاهله دائما اين هو وان زيكولا تلك التي لم يسمع عنها من قبل وعن اهلها المثيرين للدهشه بعضهم يبدو عاقلا والكثيرون لا ينتمون للعقلاء بشيء ثم انطفأ جسده حين سال نفسه ماذا لو انتقل به الزمن عبر السرداب الى الماضي كما كان يقرا دائما في الادب الاجنبي ماذا هل هذا صحيح لا لا لا انه خيال انني لم اسمع عن زيكولا ولم اقرا عنها من قبل هكذا حدث نفسه ثم على صوته بس ليه لا الاحصنه اللي بتجر العربات ولبس الناس هنا مش معقول يكون لبس حد في القرن ال21 الحاجات دي فات عليها قرون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 انا حاسس اني مش قادر افكر انا كنت اسكت من كده ثم نظر بعيدا بس ده الدليل ان انتقلت للماضي قال ذلك حين وجد جماعه يحملون سيوفا ودروعا وكانهم جنود ويسيرون في صف واحد وقد وقف على قدميه واتجه مسرعا الى الفتى الذي كان يمرح مع اصدقائه وجذبه من يده انا عاوز اسالك سؤال واحد احنا سنه كام فاجابه الفتى متعجلا يبدو انك تشرب الكثير من الخمر اننا في نهايه العام التاسع بعد ال2000 يا سيدي فعاد خالد بقدمه للخلف ودارت به راسه حتى سقط وكانه فقد وعيه فضحك الفتى وتحدث اليه نعم سيدي ارى ان النوم قد يفيدك ثم تركه ومضى في صباح اليوم التالي فتح خالد عينيه على صوت ضوضاء شديده فوجد نفسه ملقى على جانب احد الشوارع فنهض مسرعا وحاول ان يصلح من هيئته وازال الغبار عن ملابسه حتى نظر امامه وفرك شعره حين وجد ذلك الكم الهائل من الناس يسيرون بانتظام في اتجاه معين والجميع يرتدون ملابسا تبدو جديده الرجال يمسكون بايدي النساء والفتيان يمسكون بايدي الفتيات التي بدا عليهن الجمال الشديد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 وخلف كل شاب توجد فتاته تلف يدها اليسرى حول خصره تمسك بها الورد وتلوح به فابتسم خالد وقال انا عرفت ليه بقى الكل مستني اليوم ده ثم اعجبته تلك الحركات البهلوانيه التي كان يقوم بها البعض حتى فوجئ بالعربه الثريه التي كان قد تشبث بها هو ويامن حينما كانا في الصحراء تسير وسط الحجده وقد خرجت منها فتاه غايه في الجمال وما ان خرجت حتى صاح البعض فرحا وزاد سرورهم وبدات تلقي بالكثير من الورد والكل يتهافت ويتسابق على اخذه حتى بدات تقذف الورد للاعلى وما ان تسقط حتى يرتطم الشباب بعضهم ببعض وتزداد بسمتها الرقيقه وخالد يشهد ذلك في سعاده كبيره وينظر مجددا الى تلك الفتاه وقد شعر براحه نفسيه كبيره حتى اجد احدى الفتيات تقترب منه وتساله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 ثم ساله كيف كان يومك الاول بالزيكولا كانت الاصوات عاليه من حولهم فاضطر خالد ان يرفع من صوته يوم الاول مش فاهم لحد دلوقتي ايه اللي بيحصل لي ضحك يامن ربما لاننا في اعياد زيكولا ما ان تنتهي الاعياد حتى تعود الحياه مره اخرى الى الطبيعه انها ايام استثنائيه ليست كباقي الايام فابتسم خالد يا ريت ثم ساله امال فين المزه بتاعتك إن دهش يامن ماذا؟ أقصد يعني حبيبتك أنا شايف معظم الشباب معهم بنات آه لا إنني لم أرتبط حتى الآن ثم نظر خالد إلى الأمام ثم سأله وحنا رحين فين؟ ماذا تقصد برايحين؟ أقصد ذهبين ضحك يامن إننا ذاهبون إلى أرض الاحتفال حيث يلتقي هناك كل أهل زيكولة وسيذبح شخص ما ضحك خالد آه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 ونظر اليها مبتسما فابتسمت له ابتسامه جعلته هائما للحظات الجميع يسيرون وخالد يعجبه ذلك الاحتفال والموسيقى الرائعه التي تحلق في كل مكان ورائحه الورد التي انعشت صدره حتى تناسى اسئلته لنفسه عن ارض زيكولا وسار بجوار يامن وهو ينظر الى العربه والى اسيل التي تبتسم كلما امسك احد بورده قذفتها ثم ينظر نظرة مختلفة تماما مقوسا حاجبيه الى الفتاة الاخرى التي رفض ان يسير معها والتي لم تزح نظرها عنه طوال الوقت وما ان تصطدم عينه بها حتى تخرج له لسانها في غضب فينظر مجددا الى اسيل ويستنشق رحيق الوردة التي امسكها ويبتسم وتبع سيره معهم حتى وصلوا الى ارض واسعه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 ثم نظر الى صديقه انه خالد صديق الجديد وتبدو عليه الشهامه وسيكون صديقك بالطبع صفح خالد اياد وقال مبتسما ايوه هنكون اصدقاء لغايه ما ارحل قريبا ضحك اياد بصوت عال ارحل ثم نظر الى يامن صديقك يريد ان يرحل ثم ضحك مجددا فغضب خالد من سخريته ونظر الى يامن هو غريب اني ارحل ولا ايه قدام ان يجيب هو ولكنه اشار اليه ان يصمت بعدما دقت الطبول كثيرا وقد صمت الجميع وصمتت الموسيقى بعدها صعد رجل ضخم الى منصه عاليه وبيده سيف طويل فادرك خالد ان ذبحه سيتم وان الفتى كان صادقا معه حين اخبره بذلك وبعدها صعد رجلان اقويا ويجران رجلا حليق الراس يبدو عليه المرض رغم شبابه وصمت يخيم على الجميع عند دقه الطبول مره اخرى فنزل اهل المدينه كلهم على ركبهم مع د خالد فجذبه يامن حتى نزل هو الاخر على ركبتيه بجواره هو واياد ونظر الى تلك المنصه حيث سقط الفقير هو الاخر على ركبتيه ويداه مقيدتان بالخلف وبعدها بلحظات وخزه السيف في ظهره حتى شهق براسه فاطاح برقبته وتناثرت دماؤه على المنصه فصاح اهل المدينه فرحا ودقت الموسيقى مره اخرى وبداوا يرقصون ويمرحون وبدات الالعاب البهلوانيه مجددا اما خالد فقد سرت في جسده راشه من مره وانتفض قلبه بقوه وتسارعت انفاسه وهو ينظر الى ذلك الجسد المنزوع الراس وجسده يتعهد انه لم ير مثل ذلك من قبل يتحسس وجهه ويسال نفسه هل هو يحلم ام انها حقيقه ويسال نفسه مجددا لماذا ذبحوا ذلك الفقير اننا في مجتمعنا نساعدهم انهم قوم بلا قلب حتى صاح بيامن يامن احنا سنه كام رد يامن اننا في نهايه العام التاسع بعد ال2000 صحى خالد 2009 ازاي ابتسم يامن كي يمتص غضبه إنه زمن يا صديقي هل بيدنا أن نغير الزمن ثم صح خالد بياد في عصبيه وايه الغريب اني ارحل واسيب زيكولا رد عياد يا صديقي ان باب زيكولا قد اغلق بنهايه امس انه لا يفتح الا قبل يوم زيكولا بيوم واحد ثم يغلق مجددا حتى يوم زيكولا في العام الذي يليه لا يستطيع احد مغادره زيكولا حتى ذلك اليوم اكمل يامن ونظر الى خالد انه اليوم الذي دخلت فيه الى زيكولا ثم ساله متعجبا لماذا تريد ان ترحل وانت لست فقيرا جن جنون خالد وقد فاض به مين اللي قال لك ان انا مش فقير لا انا فقير انا ما امتلكش اي حاجه اندهش اياد كيف هذا الا تشعر بنفسك رد خالد غاضبا اشعر بايه ده حتى الفلوس اللي كانت معايا وحمدت ربنا انها معايا بالصدفه قلت عليها ورق وما لهاش اي قيمه ابتسم يامن ولماذا تحتاجها يا صديقي رد خالد دي فلوس يعني اشتري بيها اللي انا محتاجه اندهش يامن تقصد العمله خالد ايوه صمت يامن ثم تحدث من جديد اه الان عرفت لماذا زاد ارتباكك الى هذا الحد حين وجدت ذلك الفقير يذبح انك خفت ان تكون فقيرا وتذبح مثله ثم نظر الى خالد يا صديقي ان عملتنا مختلفه تماما ان عمله ارض زيكولا هي وحدات الذكاء ومن يكون ذكيا هو الغني اما الفقير هو الاقل ذكاء هنا نعمل وناخذ اجرتنا ذكاء ونبتاع وندفع من ذكائنا وناكل مقابل وحدات اخرى من الذكاء ثم صمت بره واكمل لا اعلم من اين جئت ولكننا ولدنا فوجدنا انفسنا هكذا علينا أن نحافظ على ذكائنا وأنت منذ دخولك إلى أرض زيكولة أصبحت مثلنا وعليك أن تحافظ على ذكائك وأن تنميه كي لا يأتي يوم زيكولة وقد قل ذكائك فيكون هذا مصيرك ثم أشار إلى جثة الثبيح فنظر إليه خالد متعجبا وكأنه لا يفهم شيئا يامن أنا كنت بأقول عليك عائل رضي يامن أعلم أنك تظننا بلهاء ولكن أنا اهل زيكولا نختلف عن باقي بقاع الدنيا والكل يعلم ذلك ويخشون ان يدخلوا الينا حتى لا تسري راشه زيكولا بجسدهم ويصبحون مثلنا هنا تذكر خالد تلك الراشه وذلك الالم الشديد الذي حل براسه حين مر من باب الزيكولا وقد اكمل ايام عليك ان تصدقنا وان تحافظ على ذكائك لان اعتقادك باننا بولهاء لن يفيدك بشيء انت لن تستطيع ان تغادر زيكولا مهما حدث وإن جاء يوم زيكولا وكنت الاقل ذكاء فسيحدث لك مثل ما اخبرتك ثم تابع انه عام ستحتاج الى طعام والى شراب والى ملبس ومسكن وهنا في زيكولا لا يعطى احد شيئا بالمجان سوى يوم زيكولا فقط اليوم يكون يوما بلا عمل وقد تكون هنالك اشياء قليله للغايه دون مقابل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 كلامك مصصحيح أنا أكلت وشربت وشترت هدوم من غير مقابل ابتسم يا من صديقي لقد لاحظت وجود الأسعار بالوحدات في تلك الأماكن تذكر خالد تلك الوحدات والتي سأل نفسه عنها من قبل أيوة أكمل يا من وحدات الذكاء لا تدفع باليد إنها تنتقل تلقائيا بيننا وطالما رأيت تلك الوحدات أقصد الأسعار وتواجدت في تلك الأماكن كذا يعني انك موافق على الشراء وعلى الاسعار التي رايتها وينتقل منك ثمن ما اكلته او اشتريته الى صاحب هذا المكان دون ارادتك الغرباء يسمونها لعنه زيكولا قطعه خالد هائما انا اكلت كتير والزي ده كان مكتوب عليه اكبر وحدات وصاحبه قال لي ان ده اغلى زي عنده وشكرني لاني غني رد يامن بالفعل يا صديقي لقد لاحظت اليوم اختلافك قليلا عن المرة الاولى التي رايتك بها ثم نظر الى اياد يبدو ان صديقنا قد فقد جزءا ليس بالقليل من ثروته تساءل خالد في لهفه وانت عرفت ازاي فابتسم يامن ان وجهك اصبح شحبا بعض الشيء يا صديقي ثم اكمل كلما قل ذكاؤك زاد شحوب وجهك وبدا المرض عليك وهكذا نعرف من هو الغني ومن هو الفقير كلما تكسب ثروه تكون طبيعي بل يزداد شبابك اما حين تخسر فستجد المرض يتسرب الى جسدك وهكذا حتى يقترب يوم زيكولا فيقوم الجنود بجمع الاكثر مرضا بالمدينه ويعرضون على اسيل الطبيبه وهي من تحدد المريض حقا والمريض بالفقر وبعدها تختار الثلاثه الاشد فقرا فقط رآه خالد قبل ان يكمل حديثه لا دي بلد مجانين انا لازم اسيب البلد دي ثم تركهما وجرى ترك خالد يامن واياد وجرى مسرعا وقلبه يدق خوفا يخشى ان يكون ما قاله واقعيا واكمل جريه هائما وسط الزحام واهل المدينه يرقصون وينرحون والموسيقى في ذروتها وخالد يتحرك بصعوبه بينهم يحاول ان يخرج من هذا الزحام ويصطدم بالفتيات والفتيان دون ان يعتذر ما يشغل باله ان يخرج الى باب زيكولا يواصل جريه بعيدا عن ارض الاحتفال ويحدث نفسه مش معقول يكون ده صحيح مش معقول وتعدو قدماه مسرعتين حتى اقترب من باب زيكولا وقد ظهر العرق الغزير على جبينه فوجده قد اغلق بالفعل وتواجد امامه الكثير من الحراس فاقترب خالد من احدهم وقد كان ضخم الجثه وحدثه انا عاوز اخرج فضحك الحارس ساخرا تخرج فصاح خالد ايوه اخرج فضحك الحارس مجددا ثم نظر الى حارس اخر وحدثه <تصفيق> اننا نترك احتفالات زيكولا ونقف هنا حتى ياتي السكارى ويعبثون معنا فصاح خالد مجددا انا مش سكران انا هخرج ثم دفع الحارس بيده فظهر الغضب على وجه الحارس ثم لكم خالد لكمه قويه اعاده خطوات للخلف حتى سقط على الارض وقد سالت الدماء من حاجبه الايسر فنهض خالد على الفور ثم عدى ووقف امام الحارس مره اخرى ولكنه نظر الى الدرع الذي يحمله وكان لامعا كالمراه امعن نظر به ونظر الى صورته المنعكسه لا يخشى ان يلقمه الحارس مجددا ولا تشغله الدماء التي تسيل على وجهه بل يتحسس وجهه بيديه وما بدا عليه من شحوب وينظر اليه وقد اتسعت عيناه من الدهشه والخوف وتسارعت أنفاسه وخفق قلبه بقوه حتى قاطع تفكيره صوت الحارس الغليظ عد الى حيث كنت والا سيكون السجن مصيرك فنظر اليه خالد في خيبه امل واضعا يديه على حاجبه يريد ان يوقف دماءه وقد ادرك ان الباب لن يفتح كما اخبره اياد وان حديث يامن اليه ما هو الا الحقيقه التي خشيها بعدها عاد خالد الى شوارع المدينه يسير هائما ويفكر كيف سيعيش عاما في تلك المدينه الملعونه ويسال نفسه عام انه لم يستطع ان يعيش يوما واحدا فكيف ان يعيش عاما كاملا ثم عاد بتفكيره ماذا لو مر العام وكنت افقر من في المدينه ماذا لو كنت الاغبى ثم على صوته وسال نفسه وجدي هل هيقدر يعيش سنه من غيري انا كنت بقول يومين او ثلاثه وارجع له يا ترى فكرني ميت زي امي وابويا سنه عاش هنا سنه وظل هائما هكذا حتى افاق حين صدمه حصان ما وقد كان الحصان الذي يجر العربه الثريه عربه اسيل فصاحبه سائق العربه يعنفه ثم توقفت العربه ونزلت منها اسيل على الفور لتطمئن عليه ولكن خالد قد غادر هائما ورغم نداءها اليه كثيرا فقد اكمل مسيره دون ان يلتفت وكانه يتجاهلها فعادت الى العربه مره اخرى وحدثت نفسها لو كان شخصاً آخر لطلب تعويضاً على ذلك ثم أمرت السائق أن يتحرك من جديد مرت ساعات وخالد ما إزال يسير بالمدينة ولم يتوقف عقله عن التفكير حتى وجد نفسه يقترب من بحيرة واسعة فأسرع إليها وحين تذوق ماءها وجده عذباً فابتسم وشرب منها كثيراً ثم أسند ظهره على شجرة بجوار البحيرة وضحك حين جال بخاطره أن يأتي والد منا إلى تلك المدينة واقسم انه سيذبح على الفور حتى منى لو جاءت ستذبح هي الاخرى يتذكر اصدقائه وانهم لا يمتلكون من الذكاء شيئا بل سيذبحون كلهم ثم ضحك وحدث نفسه ساخرا عايز اكل مقابل وحدتين ذكاء ثم ضحك مجددا حين تذكر احد اصدقائه وكان سمينا للغايه وياكل كثيرا وانه لو كان بزكولا لفقد ثروته كلها مقابل ان ياكل ثم تحدث الى نفسه بتضحك على ايه يا خالد فعلا مصري ابن مصري نضحك في اشد اوقات الكرب ثم سال نفسه اتعمل ايه يا خالد تعمل ايه فجاب نفسه وكانه شخص اخر وقد اغلظ من صوته هعيش زي الناس هنا انت قدامك حل تاني فرد كانه الشخص الاول لا فابتسم وجعل صوته غريضا مره اخرى يبقى تتكيف مع الوضع واهلا بك في زيكولا بعدها نظر الى السماء التي خيم عليها الليل وانتشر السكون حتى اختفى مره اخرى حين وجد العاب الناريه غريبه عما يعرفها تزين سماء زيكولا ولم تتوقف للحظه فابتسم يوم زيكولا ثم اكمل بعد بره من الصمت كلها ساعات وينتهي واشوف زيكولا على طبيعتها ثم نظر الى البحيره الى شاطئها فلم يجد احدا غيره فوجدها فرصة أن يستحم وما إن تجرد من ثيابه وكاد يكون عاريا تماما حتى شعر به حركة غريبة وسمع همسا وبعض الضحكات فالتفت فوجد فتتين تنظران إليه فارتدم لابسه على فور ثم أسرع عائدا إلى شجرة مرة أخرى وأسند إليها ظهره من جديد وضحك وحدث نفسه لا أنا أقول أنا ما أحسن مر الليل وقد أشرقت الشمس وخالد نائم بجوار الشجرة على شاطئ البحيرة حتى انتفض حنا سمع صرخات وحين نظر بعيدا وجد سيده تصرخ بان ابنها يغرق في البحيره فاصرع خالد الى البحيره بما لابسه يريد ان يصل الى ذلك الفتى والذي كان بعيدا بعض الشيء ولم يتخيل ان تكون البحيره عميقه هكذا حتى اقترب منه فجذبه اتجاهه وعاد به مره اخرى الى الشاطئ وقد فقد الفتى وعيه وما زالت امه تصرخ اما خالد فقد انام الفتى على ظهره بدا يضغط على صدره يريد ان ينعش قلبه يضغط بعض الضغطات ثم يضع فمه على فم الفتا ويملا صدره بالهواء ثم يعود ليضغط بعض الضغطات مره اخرى وقد اجتمع الناس من حوله ومن بينهم اسيل التي اسرعت الى الفتى وطلبت من خالد ان يبتعد عنه ولكن خالد لم ينظر اليها ولم يرفع نظره عن الفتا وما زال يضغط على صدره ويعطيه من الهواء حتى شهق الفتى وبدا خالد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 ضحك خالد اول مره احس اني تعلمت حاجه مفيده دي دوره اسعافات اوليه كنت تعلمتها في القاهره ثم اسرع واخرج ودا من ملابسه المبتله والتي قد التقطها في اليوم السابق ونظر اليها مبتسما لوردتك انا محتفظ بها فتجاهل تاثير حديثه عن الورده وسالته لماذا لهجتك غريبه ثم اكملت واين القاهره تلك فابتسم خالد دي قصه غريبه جدا واكيد مش هتعرفها القاهره انا مش من زيكولا ثم اراد ان يتحدث اليها بلهجتهم لست من زيكولا وقد دخلت الى زيكولا اول امس ولم اكن اعرف ان بابها سيغلق فصمتت اسيل وكانها تتذكر شيئا ما ثم نظرت الي مثلي تماما الجزء السابع رد خالد في لهفه مثلك ردت اسيل نعم مثلي انا ايضا لم اكن من اهل زيكولا ثم نظرت الى حاجبه الذي لم يلتئم جرحه بعد انا اسفه اندهشت خالد على ايه اسيل ارى ان اصطدام حصان عربتي بك قد اصاب حاجبك فابتسم خالد اي حصان فاجابت حصاني بالامس فتذكر خالد لا لا لا مش الحصان انا المفروض اللي اعتذر لك لاني امبارح ما كنتش في حاله طبيعيه بعد ما شفت الفقير اللي ذبحوه بس ارجوك كملي حكايتك وازاي انت مش من ارض زيكولا انصرف الناس وحملت الام ولدها وانصرفت وجلست اثيل بجوار خالد على شاطئ البحيره والتي بدات تتحدث كانت هنالك حروب كثيره منذ سنوات طويله بين زيكولا والبلاد الاخرى ومن بينهم بلدي بيجانا فكان جيتشو زيكولا يخرج يوم زيكولا ولا يعود إلى يوم زيكولا الذي يليه حتى جاء يوم منذ أربعة عشر عاما واستطعت زيكولا أن تهلك بلدتي وأخذت الكثير من عبيدا لهم وقد كنت منهم كنت ابنة عشرة أعوام وقتها قطع خالد في دهشة عبيد أكملت نعم كان الرقو يتواجد في زيكولا حتى أعوام قليلة لكنه لم يعد متواجدا الآن خالد ماشي كمل أكملت دخلنا الى زيكولا وبالطبع كما حدث لك حين دخلت الى هنا اصابتنا لانة زيكولا واصبحنا مثلهم تعملنا بوحدات الذكاء والافقر يذبح ولكني كنت اوفر حظا من غيري فقد اشتراني رجل حكيم كان ذا قلب رحيم وكان يدرس الطب والحكمه واعطاني الكثير من علمه ثم اعطاني حريتي قبل ان يموت واعطاني ما هو اهم اعطاني كتبه عن الطب والحياه فتعلمت منها الكثير واصبحت طبيبا تزيكولا وعملتهم بطريقتهم أداويهم مقابل جزء من ذكائهم وهنا يمرضون كثيرا وأنا أجني الكثير فأصبحت من أثرياء زيكولة وأنا ابنة الرابع والعشرين قطعها خالد مجتدا وما فكرتش تخرجي من زيكولة وترجع البلدك ابتسمت وأكملت كنت في البداية أنتظر اليوم الذي أعود فيه إلى بلدي وأن أخرج من هنا ولكن بعد أربعة عشر عاما أصبحت زيكولة حياتي أحببت الحياة هنا قد اذهب احيانا الى بلد القديمه يوم يفتح بابو زيكولا ولكني لا البث ان اعود الى هنا سريعا قبل ان يغلق الباب مجددا سالها خالد لانك غنيه ربما يكون هذا سببا ولكن السبب الاكبر انني احب زيكولا لانها قويه رغم ما بها من مشاكل ولكنها الاقوى من بين البلدان لا تستطيع البلاد الاخرى الاقتراب منها اذا تعرف مع وجودك هنا ما الذي يعطي زيكولا تلك القوه واعتقد انك ستحبها مثلما اهببتها صمت خالد قليلا مفكرا في حديثها ثم سالها زيكولا وبلدك اسمها بيجانا احنا فين من العالم ولكنه لم يلبث ان يسال سؤاله حتى جاءت فتاة مصريه عائله الى اسيل تخبرها بان هنالك مريضا في حاجه اليها ولابد ان تسرى فنظرت الى خالد انني اريد ان اعرف حكايتك ايضا اين اجدك مجددا ضحك خالد هنا هنا مسكني بجوار شجره البحيره اسيل حسنا اتمنى ان نكمل حديثنا لاحقا ثم ابتسمت هنا بجوار البحيره غادرت اسيل وقد تعجب خالد من حديثها وسال نفسه يمكن تكون زيكولا مدينه غريبه لكن واضح انه عالم غريب بالكامل فين بجنده هي الثانيه وازاي بيتعاملوا فيها ثم ابتسم وحدث نفسه كده بقى في اللي ظروفه زي ظروفي ومين دي اسيل ممكن اكون من اغنى الاغنياء هنا وممكن اكون زيها ثم افاق لا انا مش عايز ابقى من اغنى الاغنياء انا عايز امشي من البلد دي ولكن هروح فين وازاي هرجع بلدي مره ثانيه حتى لو خرجت من زيكولا المهم اني امشي من زيكولا الاول وبعدها افكر ازاي هرجع ولكن علشان امشي لازم افضل هايش ثم نهض مجددا وقد بدات ملابسه تجف محدثا نفسه لازم الاقي شغل اتجه خالد الى شوارع المدينه وقد عزم على ان يجد عملا يساعده اجره على بقاء حي في تلك المدينه ولكنه ما ان ذهب الى احد ليساله عن عمل حتى يرفض طلبه فيذهب لاخر فيرفضه والاخر ظل هكذا يبحث ويبحث حتى تعب قدمه وجلس الى جانب احد الشوارع ففوجئ بيامن يقترب منه ويصافحه ان انت يا صديقي ابتسم خالد اهلا يامن يامن انا عاوز اشتغل وحاولت الاقي شغل بس الكل رفض يشتغلني ساله يامن اين بحثت عن العمل رد خالد في المنطقه دي المطاعم ومحلات البيع يامن انك اخطأت في بحثك هنا يريدون ان يوفروا مكسبا كبيرا وعملك معهم سيفقدهم جزءا من مكسبهم ستعرف كل شيء عن حياتي زيكولا مع مرور الايام ثم تابع ان المدينه مليئه بامكن العمل هل تريد ان تعمل معي رد خالد ايوه دون ان تعرف ماذا اعمل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 انطلق خالد مع يامن وسارا الى اطراف المدينه حيث منطقه جبليه حتى فوجئ خالد بعدد هائل من الفتيات والفتيان يعملون كاسراب النمل وقد اندهش من ذلك الكم الهائل وسال يامن كل الناس دي بتشتغل يامن نعم يا صديقي وهنالك الالاف يعملون في مناطق اخرى ان الصناعه هنا مربحه ثم اشار الى مكان الماء هنا نقطع الاحجار من الجبال ثم نصنع منها طوبا يصلح لبناء المساكن وكل هؤلاء الناس يعملون وياخذون اجرهم يوما بيوم وانا وانت سنكون بينهم اجرنا 7 وحدات ذكاء في اليوم هل يناسب ابتسم خالد ثم تابع يامن هيا عليك ان تثبت انك جدير بالعمل بدا خالد عمله مع يامن والاخرين يقطعون الصخور والاحجار بالالات اليدويه ربما كان عملا يحتاج الى قوه بدنيه ولكن هذا ما كان يمتلكه خالد تماما وبدا يعمل يرفع الفأس بيديه ويهوي به على الصخور وما ان تحطمت اول صخره حتى نظر الى يامن لقد بدانا العمل بالفعل ويحدث نفسه ساخرا بك لريوست تجاره الى مخزن ادويه الى تقطيع حجاره ويتابع عمله والجميع ينظر اليه في اجابه وخاصه بعدما طلب من يامن ان ينافسه من يقطع الحجاره اسر وقد تخلص من قميصه وربطه حول خصره وغطى العرق جسده فجعله لامعا مبرزا عضلاته الجميع يعملون ويامن وخالد يتنفسان ويسريان والكل ينظر إليهما وإلى ما يبذلانه من جهد وقد أثار حماس الباقين حتى أخذ قسطا من الراحه وقد زادت دهشه خالد حينما نظر الى الناس مجددا وإلى الفتيات التي تعملن بقوه وتحملن الأحجار الى العربات وسال يامن ازاي البنات بتشتغل الشغل الصعب ده رد يامن لا توجد فتاة بالمدينه لا تعمل ان قانون زيكولا لا يسري على الاطفال فقط ولكن ما ان تجاوز الشاب او الفتاه ال17 اصبحوا خاضعين لقانون زيكولا وعلى الشاب ان يعمل من اجل ثروته وعلى الفتاه ان تعمل من اجل ثروتها ثم اردف كنا لا احد يعطي غيره من ذكائه دون مقابل حتى ان تزوجت فلن يعطيها زوجها اما ان تعمل واما ان تموت او ان تجد حلا اخر هو ان ترف رد خالد مندهشا ترف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 دخل الليل وقد اتجه خالد كي يحصل على طعام وما ان جلس باحد المطاعم ليأكل حتى وجد جميع من هناك لا يأكلون سوى الخبز فقد اتى رجل المطعم وساله ماذا تريد ان تأكل ايها الغني فابتسم خالد ثم طلب منه ان يخبره باسعار الطعام فرد الرجل هنا الخبز مقابل وحده واحده والارز مقابل 3 وحدات والدجاج 5 وحدات واللحم 8 وحدات فعلم خالد لماذا يأكل الجميع الخبز وقد طلب دجاجا وخبزا وأكل حتى شبع ثم اتجه مصرعا إلى البحيرة وجلس بجوار الشجرة التي يجلس بجوارها دائما ظل خالد جالسا بجوار البحيرة ويسأل نفسه هل ستأتي يا سيل كما أخبرته أم تأخر الوقت فلن تأتي وإن لم تأتي كيف سيقابلها مجددا وعمله ينتهي مع انتهاء النهار ويحدث نفسه لماذا تريدها أن تأتي يا خالد فيجيب أريد أن أخبرها بقصتي وربما تساعدني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 واوزين تاهوه يا من اخي اننا نعيش في زيكولا هكذا وقد تعودنا على ذلك خالد منفعلا تدفع من ذكائك مقابل حمايتك وفين الشرطه رد يامن انهم ليسوا مذنبين وقانون زيكولا لا يعاقبهم انهم يريدون ان يبقوا احياء وهذا لا يتعارض مع قوانيننا عليك ان تدفع وحدتين كل يوم وان ترضى بذلك صحى خالد ازاي اكون باخد 7 وحدات في اليوم وادفع وحدتين مقابل حمايتي واكل منين ويتبقى لي ايه يامن عليك ان تبذل جهدا اكبر لتوفير اكبر قدر من اجرك ربما يساعدك مخزونك الكبير قبل ان تاتي الى هنا والذي قد يصل الى 1000 وحده ولكن نصيحتي اليك اياك ان تقترب مجددا من مخزونك من الذكاء انه كفيل بان يبعدك عن الفقر همس خالد اتمنى ابتسم يامن حسنا هيا الى العمل ما رايك في منافسه كبيره اليوم مرت الايام وخالد يعمل مع يامن في صناعه الطوب من الاحجار ومر يوما بعد يوم وخالد ينهض من نومه ويتجه الى عمله ويدفع الاحتتين مقابل حمايته ثم يذهب الى عمله فيحطم الصخوره بفاسه وقد اصبح شعره الناعم طويلا بعض الشيء كما غطت لحيته الناعمه وشاربه وجهه وكبرت عضلاته واصبح الكثير من اهل المدينه يلقبونه بالغريب القوي يسير في شوارع المدينه ويضحك مع هذا وذاك ثم ياكل الدجاج والخبز كعادته ويعود الى البحيره مره اخرى فيقي بنفسه في مائها كي يريح جسده من عناء العمل ويظل ينتظر اسيل كل يوم ويرفض ان يقابل ياما ليلا ويحدث نفسه ربما ستاتي اليوم وتمر الايام دون ان تاتي حتى ادرك ان اسيل قد نسيت وعدها له بان يكمل حديثهما بعدما لم يرها منذ حديثهما السابق والوحيد ويظل ساهرا على شاطئ البحيره حتى يغلبه النعاس فينام حتى ياتي صباح اليوم التالي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 اعرف مكانا يمكنك ان تذهب اليه وتجد اقلاما واوراق زيكولا المميزه ثم تابع مفتخرا بالطبع لا توجد صناعه افضل من صناعه زيكولا ثم اكمل انه مكان يباع فيه الكتب واعتقد انك ستجد مرادك هناك ارد خالد ان يسجل لحظاته التي يعيشها في زيكولا لعله يخرج منها ذا يوم وتكون تلك الاوراق التي يكتبها ذكرى لن ينساها او يصنع منها كتابا يقراه الكثيرون غيره ولكن كان هنالك سبب اخر فقد جاله بخاطره ان تاتي اسيل ذات نهار الى البحيره فلا تجده فقرر ان يكتب ورقه وياتكها بجوار شجارته ويخبرها بانه في عمله وانه ينتظرها كل مساء وربما كان هذا السبب ما اشعل حاجته الى الاقلام والاوراق حتى وصل الى المكان الذي وصفه يمن وقد طرق الباب الخشبي ودخل توجد حجره كبيره مليئه بالكتب ويجلس رجلا عجوز بالحجره وحيدا فاندهش خالد من ذلك الكم الهائل من الكتب المترصه حتى ساله العجوز يبدو انك الغريب القوي ضحك خالد نعم ولكن كيف عرفت رد الرجل انني اعلم الكثيرين من اهل المدينه فابتسم خالد ثم ساله مين اللي كتب كل الكتب دي رد العجوز انه علماء زيكولا القدامى وهنالك من الكتب ما ينتمي الى البلاد الاخرى ان زيكولا تهتم بالعلم والعمل ساله خالد مجددا واهل زيكولا قروا الكتب دي اجابه العجوز الكثيرون منهم قرؤ قال خالد يعني الكتب دي حققت لك ثروه كبيره رد الرجل لا لست الى هذا الحد ان اسعار الكتب رخيصه للغايه ثم صمت وتنهد ربما كفاني ان ابيع كتابا واحدا مثل كتاب بعته ساله خالد متشوقا اي كتاب رد العجوز كان كتابا قد اشتراه مني رجل باغلى سعر شاهدته زيكولا اندهش خالد لازم كان كتاب ثمين ابتسم العجوز لا اعتقد ذلك وقتها لم اقرا منه سوى سطور ولكنني حين رايت هذا الرجل اللي احتاجه بقوه طلبت منه اغلى سعر ثم ضحك مجددا وتابع <تصفيق> <تصفيق> يبدو انه كان يحب الخيال انه كتاب يتحدث عن ارض اخرى عن وهم يسمى سرداب فوريك الجزء الثالث تسارعت نبضات قلب خالد وامتلأت عروقه بالدماء حين سمع العجوز ينطق بسرداب فوريك وأرض أخرى غير زيكولا حتى سأله في لهفة سردفوريك رد العجوز نعم أتذكر هذا الاسم جيدا سأله خالد في لهفة مرة أخرى والكتاب كان بيتكلم عن إيف سردفوريك رد العجوز في هدوء لا أتذكر يا والدي لقد كان هذا منذ وقت طويل حتى هذا الكتاب لم أقرأ منه سوى سطور وبعدها جاءني هذا الرجل الذي اشتراه مني خالد والكتاب كان كامل اقصد مكتمل العجوز نعم يا ولدي خالد وقد بدا متوترا في منه نسخه ثانيه رد العجوز لا اعتقد انني لم ارى كتابا يتحدث عن ذلك السرداب الا في ذلك الكتاب خالد ولاي الرجل ده فين هو موجود في زيكولا العجوز وقد اندهش من اسئله خالد الكثيره لم ارى هذا الرجل الا مره واحده ربما يكون هنا في زيكولا ولكن ليس بمنطقتنا وربما يكون قد خرج منها لا احد يدري ثم سال خالد لماذا انت مهتم الى هذا الحد هل تحب الخيال رد خالد انا لازم الاقي الكتاب ده الكتاب ده هو الامل الوحيد ليا لما اخرج من زيكولا ثم ساله تقدر توصف لي راجل اللي اشترى صمت العجوز وكانه يتذكر كان رجلا عاديا كان طويلا مثلك وكان ذا كتفين عريضين مثلك ايضا وكانت لهجته وقتها غريبة أيضا خالد مثلي ثم سأله بعد صمت هل تذكر اسمه؟ ابتسم الرجل أنهني أتذكر اسمي بصعوبة خالد وقد بدأ يتحدث إلى نفسه طويل وقسمه وشبه جسمي ولهجته غريبة وكان بيدور على كتاب سردى فوريك ما أقولي كون اللي في بالي؟ ما أقولي كون هو؟ فقطع تفكيره العجوز لماذا الصمت؟ أين شرد ذهنك؟ رد خالد لا ما فيش ما فيش حاجه انا محتاج اشتري اقلام واوراق ابتسم العجوز بالطبع يا ولدي لك ما شئت اشترى خالد بعض الاوراق والاقلام التي يحتاجها ولم تكن الاوراق شديده البياض وانما كانت تميل الى الصفره وكانت سميكه بعض الشيء اما الاقلام فقد كانت اسطوانيه خشبيه رفيعه لا تسن المتبب وبداخلها خزان صغير للحبر وقد اشترى معها زجاجه من الحبر الاضافي وانصرف عائدًا إلى البحيرة وتفكيره لم يتوقف لحظة واحدة منذ حديثه مع ذلك العجوز ويسأل نفسه معقول اللي في بالي معقول يكون الراجل اللي اشترى الكتاب هو والدي ثم يعود لنفسه الكل كان بيقول اني طويل زيه واني عريض برضه زيه وكمان نزل السرداب وكلام العجوز وان لهجه الراجل ده غريبة اكيد هو ثم نظر الى السماء معقول يكون لسه عايش هو وامي معقول اشوفهم بعد سنين دي كلها هنا في زيكولا ثم نظر الى البحيره وسال نفسه طب افرض كان حد تاني ومين اللي هيشتري كتاب زي ده باغلى سعر وهنا الناس كلها بخيله وكتاب زي ده مالوش اي قيمه عندهم ممكن يكون حد بيحب المغامره عنده نفس الدوافع اللي نزلتك هنا او ممكن يكون حد نزل السرداب غيرك او غير ابوكم وامك هو ابوك لا حد تاني لا اكيد ابوك يجلس واما نوره نشعلها على شاطئ البحيره وما زال يتحدث الى نفسه مهما كان الشخص ده سواء كان ابويا او لا معنى ان الكتاب موجود ان الامل اصبح موجود اكيد اللي كتب الكتاب ده عارف ازاي اقدر ارجع لمصر تاني ثم على صوته انا لازم الاقي الكتاب ده لازم ثم سمع صوتا من خلفه اي كتاب التفت خالد حين سمع ذلك الصوت ففاجئ بانها اسيل وقد اقتربت منه فنطق مبتسما اسيل فردت مبتسمه نعم ثم سالته بعدما جلست بجواره هل تتحدث الى نفسك هكذا دائما رد خالد اوقات بس انا خلاص تفكيري مش قادر يتحمل اسيل لماذا رد خالد النهارده اكتشفت ان في امل اقدر ارجع بيه لوطني بس امل بعيد اسيل اي امل خالد عرفت ان في كتاب قطعته اسيل مهلا اتعرف انني لا اعرف اسمك ماذا ايها الغريب ثم تابعت مبتسمه لم تخبرني به المره السابقه ابتسم خالد اسمي خالد خالد حسني اسيل خالد اسم جميل ابتسم خالد مجددا ثم تابع اكتشفت ان في كتاب ثاني كان بيتكلم عن السرداب اللي جيت منه. نسيل وقد بدت الدهشه على وجهها. اي سرداب؟ رد خالد سرداب فريك. اسيل في الحقيقه انا لا افهم شيئا. لقد جئت اليوم كي اخبرك انني اود ان استمع الى قصتك وكيف دخلت الى زيكولا. ابتسم خالد مداعبا لها. ايوه جيتي بعد شهر. فابتسمت اسيل. نعم. لقد كان شهرا مزدحما بالعمل ولم يسمح وقتي ان اتي الى هنا. ولكنني دائما كنت اتذكرك ولم انسى انقاذك للفتى دون مقابل وكنت اعلم انني ساتي الى البحيره يوما كي استمع الى قصتك فضحك خالد كنت في بالك ردت وقد اومأت براسها نعم لم تغادر تفكيري لا ادري لماذا ابتسم خالد مسرورا ثم سالته هل كنت تنتظرني رد خالد انا لا ثم ابتسم صراحة؟ او وكنت بدأت فائد الأمل بس النهاردة كأنه يوم الأمل أعرف أني في كتاب موجود وأن أسيل الجميلة كمان هنا احمر راجه أسيل خجلا ثم نظرت إليه هيا حدثني عن بلدك وعن الكتاب الذي وجدته صمت خالد قليلا ثم بدأ يتحدث إليها أنت تعرفي أني من أول ما دخلت زيكولة من شهر وما حدش يعرف أي حاجة عن بلدي حتى يا من صحبي اللي كل اللي يعرفوا أن بلدي موجودة في الشمال وانا مش عارف فين الشمال ده اصلا ثم اكمل في البدايه كنت فاكر ان اهل زيكولا مجانين دلوقتي خايف اتكلم عن بلدي يفتكروني انا المجنون ثم نظر اليها انت هتصدقيني يا اسيل ابتسمت اسيل وقد ضاقت عيناها نعم ارى انك صادق يا خالد اكمل خالد انا مش عارف فين زيكولا دي او بيجانا اللي هي بلدك اول ما جيت هنا فكرت ان زيكولا من البلاد المعزوله اللي عمري ما سمعت عنها زي البلاد اللي بنشوفها في التلفزيون قاطعته اسيل في دهشه ماذا ضحك خالد <تصفيق> اكيد انتي ما تعرفيش التلفزيون بس هشرح لك كل حاجه بعدين ثم تابع المهم اني كنت فاكر ان زيكولا معزوله وان اهلها معزولين وما يعرفوش حاجه عن العالم زي الهنود الحمر كده لما اكتشفهم كريستوف كولومبوس قاطعته مجددا من ضحك خالد مجددا اقول لك على حاجه اسمعيني وبس مش هتفهمي مني حاجه دلوقتي ثم اكمل وسالها انت تعرفي مصر اسيل وكانها تسمع الاسم لاول مره مصر لا اعرفه طب تعرفي امريكا الصين افريقيا استراليا اسيل وما زالت مندهشه ما تلك الاسماء لاسمي بلاد العالم بتاعي انا بلدي اسمها مصر بنتكلم نفس لغتكم اللغه العربيه بس بالعاميه زي كلامي كده ثم سالته واين مصر زي ما بسال نفسي بالظبط فين زي كولا هتكون نفس الاجابه لينا هل هي كبيره مثل زيكولا ضحك خالد وسالها هو عدد الناس في زيكولا كام ابتسمت اسيل وقد وقفت وتحركت تجاه البحيره ثم التفتت وردت كثيرون للغايه قد يصل الى 300000 هذا غير البلاد الاخرى الاف اخرى فرد خالد وقد وقف هو الاخر عدد سكان مصر فوق ال80 مليون نسمه اسيل وكأنها لا تصدقه ماذا اكمل خالد ضاحكا امال لو عرفتي عدد سكان بلد ثانيه اسمها الصين اللي عدى المليار ولا عدد سكان الهند اقول لك عدد سكان العالم بتاعي اكتر من 6 مليار نسمه نظرت اليه اسيل وبدات تعد على اصابع يدها وكأنها تتخيل العد ثم سالته وكيف ياكل كل هؤلاء الناس فضحك خالد اطمني كله بياكل في مسقلته ومصر بلدك جميله تحبها ابتسم خالد ثم نظر بعيدا الى البحيره وصمت مفكرا قليلا ثم تنهد وتحدث كان عندنا شاعر جميل اسمه صلاح جاهين قال على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء انا مصر عندي احب اجمل الاشياء بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب وبحبها وهي مرميه جريحه حرب بحبها بعنف وبرئه وعلى استحياء وأكرهها والعن أبوها باعشء زي الداء ثم توقف خالد وحدثته أسيل وكأنها تريد المزيد ماذا بعد؟ أكمل فضحك خالد لا أنا أحفظ لغاية هنا بس فضحكت أسيل ثم أكمل خالد العالم بتاعي بيختلف عن هنا كتير عندنا كهرباء وإزاعة وتلفزيون وإنترنت وبنتعامل بالنقود ماذا؟ ما كل هؤلاء؟ مش هتفهمي أصلي لو أعطى أشرح لك سنة كاملة بس احنا عالمنا متطور الى حد كبير هل انتم تعيشون بالفضاء لا لا لا لا احنا بنعيش على الارض وعندنا معيه وصحره وبنات حلوه زيك كده حتى لمح تغير وجه اسيل التي سالته على الفور بعدما تحدث عن جمال البنات وكيف جئت الى هنا فصمت خالد قليلا ثم تحدث كنت في يوم زعلان فحب جدي يخفف عني فكلمني عن سرده تحت بلدتي اللي اسمها البهو افريك اسمه سرداب فوريك ومن اول ما حكى لي وهو مش عارف ايه اللي حصل لي لقيت عندي رغبه قويه اني انزل السرداب ده واكتشف اللي فيه بعدها ظل خالد يحكي ما حدث له منذ نزوله الى السرداب حتى وصل الى تلك الارض وقابل الفقيرين بالصحراء وتشبث بعربتها مع يامن ودخوله الى زيكولا وعلمه ان التعامل بها بوحدات الذكى ثم نظر اليها لما شفت العربات والاحصنه والدروع والسيوف فكرت اني انتقلت بالزمن في الماضي بس فوجئت ان الجميع هنا بيقولوا اننا في اواخر 2009 وده نفس التوقيت في بلدي ردت اسيل نعم نحن على اعتاب عام 2010 اكمل خالد دي الحاجه اللي هتجنني ومش قادر استوعبها ازاي احنا في 2009 وحياتكم هنا بتقول انكم من قرون ثم تابع ولما اتاكدت من ان التعامل بالذكاء فعلا مش كلام مجانين بقيت متاكد ان السحر هنا مسيطر على المدينه انا خلاص مش قادر افكر لا اعتقد انك محق بان السحر يسيطر على زيكولا ان حياتها هنا هكذا لماذا لا تقول ان السحر يسيطر على بلدك انت ويجعلكم تتعاملون بطريقه اخرى كيف تتعاملون بورق ارى هذا سحرا في بلد القديمه بجانا كنا نتعامل بالمقايضه ايوه المقايضه دي حاجه طبيعيه هنا في زيكولا التعامل هكذا يا خالد هل كانت عمله بلدك في كل البلدان كل بلد ليها عمله وهكذا هنا العمله الذكاء لست انا او انت من فرضها صمت خالد مجددا ثم قال الواقع دلوقتي بيقول انه اتحكم عليا اني افضل سنه كامله في زيكولا ونفس السنه دي تعدي باقصى سرعه نفسي ارجع لبلدي ارجع للحياه الطبيعيه ثم عاد بظهره واسنده الى الارض وقد وضع يده خلف راسه ونظر الى السماء وتاملها كثيرا حتى نطقت اسيل قصتك يا غريبة بالفعل يا خالد ولو سمعها غيري بظن انك مجنون ثم ابتسمت ولكنني اصدقك ولن اتركك حتى تحدثني عن عن التل فزون هذا في القريب ولكن ليس الان فابتسم خالد ولكنه تذكر شيئا ثم قام مسرعا الى جانب الشجره وحدث اسيل ان عندي دليل ثم عاد اليها مجددا ومعه ساعه يده التي كانت توقفت فسالته هذا التل فزون ضحك خالد لا دي ساعه بنحسب بها الوقت نظرت اسيل الى الساعه بدهشه انها عجيبه ضحك خالد لو كانت بتشتغل كنت قلت لك اقبليها هديه بس دي ما لهاش قيمه دلوقتي فابتسمت انك كريم ونظرت الى الساعه كيف تقيس تلك الاله الوقت اننا هنا نقيسه بطرق اخرى تماما أنه عمل يقوم به أشخاص ويأخذون راتبهم في الحقيقة أنا مش عارف هي بتئس الوقت إزاي ثم سألها وكأنه يريدها أن تبقى معه مدة أطول وأن لا تغادر هو الوقت بتحس بإزاي في زيكولة طرى ضخامة صورة زيكولة كلما أشرقت الشمس حتى تشرق اليوم التالي يحسب يوما وتنحت علامة على الصور ثم تمر سبعة أيام فتنحت علامة أخرى لأسبوع وما إن يأتي شهر بعد ثلاثين يوما حتى تنحت علامه مختلفه وياتي العام بعد 12 علامه من علامات الشهور فتنحت دائره مميزه انهم عمال كثيرون ولهم اجور لعملهم يسمون عمال الوقت ثم اكملت ولكن الغريب الذي لاحظته اننا ندرك اننا في نهايه عام 2009 وهذا لا اعتقد انه يتوافق مع عدد السنوات التي على الصوره والتي لا تكمل نصف هذا العدد من السنين ولكنني لا اشغل بالي بهذا تنهد خالد قائلا زيكولا كل شيء غريب تجده في زيكولا ثم اكمل النهارده بالصدفه عرفت ان في كتاب ثاني عن سر دافوري وان حد اشترى من سنين والكتاب ده بيمثل الامل ليا واني ارجع لبلدي الاكبر من كده اني حاسس ان اللي اشترى الكتاب ده ممكن يكون والدي صمتت اسيل وكانها تفكر انني لم اسمع عن هذا الكتاب من قبل ثم سالته ماذا ستفعل هل ستسال كل شخص عن هذا الكتاب؟ انا هدور على الكتاب في كل مكان، لازم الاقي الكتاب. اكيد الكتاب ده هو اللي هيجيب عن كل اسئلتي. فابتسمت اسيل اتمنى ان تجده وان استطيع مساعدتك يا خالد. ثم نهضت. علي ان اغادر الان، لقد تاخر الوقت كثيرا ولدي الكثير من العمل غدا. اظن اننا تحدثنا بما يكفي لحديث شهر كامل. ثم اكملت وهي تسير ولكني احببت ذلك الوقت معك يا خالد. وقدرت اسيل وظل خالد يقظا يفكر كثيرا ثم يقطع تفكيره بابتسامه حين يتذكر حديثه مع اسيل. ظل هكذا حتى اشرقت الشمس دون ان يخفو له جفن. فاتجه مسرعا الى مكان عمله، وكعادته قابل من ياخذون منه الوحدتين مقابل حمايته. فاثر ان يعطيهم الوحدتين ثم وجد يامن فنادى عليه. يامن؟ رد يامن: اهلا يا خالد. عاوز من اخرب عاوز اشتري حصان يامن في دهشه هيصان ايوه يامن وما زالت الدهشه على وجهه لماذا لم يجد خالد مفررا الا ان يخبر يامن بالحقيقه وانه يريد ذلك الحصان كي يبحث عن الكتاب في جميع مناطق زيكولا حتى بدا يامن وكانه لا يصدقه ولكن هذا لم يشغل بال خالد وطلب منه ان يدله على مكانا لبيع وشراء الاحصنه حتى نظر اليه يامن متجاهلا قصته إن هذا سيكلفك كثيرا ربما يكلفك مئة وخمسين وحدة رد خالد أنا موافق تابع يامن خالد هذا سيأخذ من مخزونك الكثير مش مهم المهم إن لأ الكتاب حسنا كما تريد سأخبرك أين تجد مكانا تبتع منه حصانا قويا ولكن أين استبحث نحن هنا في المنطقة الشرقية حيث باب زيكولا وأرض الاحتفال وصناعة الطوب وهناك أربعة مناطق أخرى غير هذه المنطقه المنطقه الشماليه والمنطقه الجنوبيه والمنطقه الغربيه والمنطقه الوسطى التي يوجد بها الحاكم وكل منطقه تختلف عن الاخرى وعن منطقتنا هذه انا هدور في كل مكان لازم الاقي الكتاب او اللي اشتراه وعملك عندي مخزون كبير زي ما قلت لك اخشى ان تقترب من مخزوني كثيرا فتندم على ذلك ده امل ما اقدرش اتركه عرفني بس منين اجيب حصان حسنا ولكن ماذا اذا وجدت الكتاب ولم تجد به ما ينفعك لقد انفقت الكثير من ثرواتك وجاء يوم زيكولا لو جاء يوم زيكولا اعتقد انه هيكون فيه كتير افر مني ونوثق اني بالكتاب ده هقدر ارجع بلدي حتى لو فقدت اكبر قدر من الذكاء صمت ياما قليلا ثم تنهد قائلا ولكنك نسيت شيئا هاما لا تعرفه ان نجحت في ذلك وفقدت جزءا من ثرواتك ستعود الى وطنك كما خرجت من هنا مريضا لست ذكيا على الاطلاق لن يميزك عن غيرك سوى شيء واحد فساله خالد متعجبًا ايه هو رد يامن الغباء يا صديقي الجزء التاسع اخبر يامن خالد بانه قد تجاهل شيئا لا يعرفه وانه ان فقد ثروته مقابل ذلك الكتاب سيخرج من زيكولا كما هو اقل ذكاء لا يمتلك الا الغباء فنظر اليه خالد وقد اتسعت حدقه عينيه وكان صاعقه انصابته ايه انت بتقول ايه تلك هي الحقيقه يا خالد عليك ان تحتفظ بذكائك حين تخرج من زيكولا حتى تعود الى بلدك كما كنت او تعمل وتحقق ثروه فتعود اكثر ذكاء اما اذا فقدت ذكاءك هنا وقد خرجت ثم صمت قليلا واكمل فكيف تسترده بعد ذلك صمت خالد مره اخرى من الصدمه وحدث نفسه في ضيق الكتاب او الغباء ثم غضب وترك يامن الذي على صوته تجاهه ماذا ستفعل اما زلت تريد ان تشتري حصانا ولكن خالد لم يجب سؤاله وترك هو صار مبتعدا عن مكان العمل هائمًا لا يعلم ماذا يفعل وماذا يقرر غادر خالد مكان عمله وما إن غادر حتى وصلت أسيل إلى ذلك المكان وكانها تبحث عنه وقد سالت بعض الفتيان اين تجده فاخبرها ان تجده يامن صديقه المقرب حتى وجدت يامن الذي كان يعمل بتقطيع الصخور فسالته على الفور انت يامن فنظر اليها يامن في دهشه اسيل الطبيبه نعم انا يامن اين خالد فندهش يامن من سؤالها تريدين خالد نعم لقد غادر العمل غاضبا فسالته في لهفه لماذا انها قصه طويله ربما لن تصدقيها صمتت اثيلاً قليلاً ثم سالته الكتاب يامن في دهشه اتعرفين قصه الكتاب نعم اعرف كل شيء لماذا غادر غاضبا بعدها اخبرها يامن بقصه ذلك الحصان الذي يريد ان يشتريه خالد كي يبحث عن الكتاب في ارجاء زيكولا ثم اكمل حديثه حين قال والان انا لا اعرف اين هو فابتسمت اسيل ولكنني ربما اعرف ثم شكرته وغادرت وقد ابتسم يامن حين غادرت اسيل قائلا لم ارها في حياتي تهتم بشخص هكذا وصل خالد الى شاطئ البحيره مره اخرى ثم جلس وقد بدا الحزن والضيق على وجهه حتى اتجه الى اغراضه بجوال شجره البحيره وقد اخرج الاقلام والاوراق التي اشتراها وقرر ان يكتب اي شيء لا يدري ماذا يكتب ولكنه يعلم انه لا سبيل لذلك الضيق سوى ان يكتب كما كان يفعل دائما هنا كان يرفضه والد منى وكان يكتب رائقاته ويعلقها على حائط غرفته حتى امسك بقلمه وبدا يرسم خطوطا ويكتب كلمات غير مفهومه حتى كتب ماذا افعل بعدها فوجئ باسيل تقترب منه وقد ابتسمت كنت اعرف انني ساجدك هنا ثم سالته لماذا لا تعمل اليوم فصاح خالد غاضبا مشتغل ايه انا كرهت كل حاجه هنا فابتسمت اسيل في هدوء تريد ان تخفف من غضبه حسنا ماذا فعلت بعدما تركتك بالامس؟ فاخبرها خالد بانه لم يفعل شيئا وظل يقظا حتى اشرقت الشمس فتابعت لست وحدك من اصابك الارق انا ايضا لم انم فنظر خالد اليها في دهشه حتى اكملت كنت افكر كيف تجد كتابك ثم صارت بعض الخطوات بعيدا عنه بعدها التفتت اليه وقالت تريد ان تبحث في كل مناطق زيكولا وانا اريد ان اساعدك في ذلك ثم تزمت وهنا في زكولا لا احد يساعد غيره دون مقابل ثم صمتت بره واكملت وانت لا تريد ان تعمل ثم نظرت الى اسفل ولهذا لن استطيع مساعدتك ثم سارت بعض الخطوات وتحدثت الى نفسها بصوت يسمعه خالد ولكن ربما يفكر خالد الذكي ويريد ان يعمل وبعدها قد يساعده عمله فنظر اليه خالد وقد اصابته الحيره انا مش فاهم حاجه ابتسمت اسيل مجددا خالد انا اذهب الى كل مناطق زيكولا ما عدا المنطقه الشماليه وقد جئت اليك اليوم كي اقدم لك عرضا خالد في دهشه عرض نعم ما رايك ان تاتي معي الى تلك المناطق وتعمل كمساعد لي جزءا من اليوم وقد اعيرك احد احصنتي ان احتجته باقي اليوم تبحث عن صاحب الكتاب كما تشاء بالمكان الذي نتواجد به ثم اكملت وقد اشارت اليه باصبعها ولكن عليك ان تعود الي مبكرا في اليوم التالي انا احب ان يلتزم من يعمل معي خالد وما زالت الدهشه منطبعه على وجهه اعمل معك نعم بس انا ما بفهمش حاجه في الطب وكيف انقذ الفتا زي ما قلت لك قبل كده دي دوره اسعافات اوليه بس مش معنى كده اني بفهم في الطب حسنا اشعر انك ستتعلم كثيرا وربما نجد غرقا فلن اجد افضل منك في انقاذهم اسيف هو انت الطبيبه الوحيده بزيكولا لا هنالك العديد من الاطباء ولكني اكثر مهاره وهذا ما جعلني طبيبه الحاكم وعسرته وطبيبه زيكولا الاولى رغم سن الصغير هل توافق فصمت خالد مفكرا وقد طال تفكيره ثم التفتت اسيل اليه وقد صارت خطوات مبتعده عنه وقالت ارى انك حقا لا تحب الطب ثم ابتعدت حتى نطق خالد بصوت عال اسيل انا موافق فابتسمت دون ان تري وجهها وقد ضقت عيناها بعدما سمعت كلماته ثم توقفت والتفتت اليه مجددا حسنا يا مساعدي عليك ان تعيد نفسك وانتما جيداً اليوم غداً سنذهب إلى المنطقة الوسطى التي يتواجد بها حاكم زيكولا. نظرت أسيل أما خالد فقد امتلك من السعادة ما لم يمتلكه من قبل في زيكولا. حتى كاد يرقص فرحاً ويحدث نفسه أنا مساعد أسيل أنا مساعد أسيل ثم عاد مسرعاً إلى أغراضه وأمسك القلم من جديد وبدأ يكتب بعدما فكر قليلاً اصيل تلك الحورية التي وجدتها في زيكولا ربما كنت اظنها جميلة الوجه فقط حين رايتها للمرة الاولى ولكنها تمتلك كل ما هو جميل ان اليوم اسعد ايامي في تلك المدينة ثم ترك القلم ووضع الاوراق بجواره ثم اخفاها باغراضه ونظر الى ملابسه وحدث نفسه بانه اشتراها حين دخل الى زيكولا منذ اكثر من شهر ولا يمتلك غيرها فازم على ان يذهب الى شوارع المدينه وان يشتري زيا جديدا يناسب وظيفته الجديده وقد ذهب بالفعل واسترى زيا ليس بغالي الثمن وقد اندهش بائع الملابس وساله كيف تشتري زيا اخر بعد شهر واحد فقط ولكن خالد لم يعبأ بذلك وعاد الى شاطئ البحيره مره اخرى وظل هنالك حتى حل الليل وهو ينتظر ان ياتي صباح اليوم التالي في اسرع وقت في صباح اليوم التالي نهض خالد من نومه وكعادته القى بجسده في البحيره ببنطاله القديم بعدها اتداز زيه الجديد وظل في انتظار اسيل حتى وجد عربتها يقود حصانها سائق تقترب فاسرع اليها وركب العربه بجوارها ثم تحركت العربه في اتجاهها الى المنطقه الوسطى بعدها نظرت اسيل الى زيه الجديد مبارك عليك الزي الجديد ضحك خالد <تصفيق> لازم المساعد بتاعك يشرفك في اي مكان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 بل لدي من الحريه ما يجعلني اتحكم بارادتي وان احب الانطلاق ولا اريد ان يقيدني احد هو نظام الحكم هنا في زيكولا ملكي لا ان حاكم زيكولا يضل بالحكم 5 سنوات ثم ياتي حاكم غيره يختاره اهل زيكولا 5 سنوات بس نعم وما فيش تجديد لا كل حاكم له 5 سنوات فقط الا تكفي تلك المده أرى أنها كافية لكل حاكم هناك يأتي غيره ويكمل مسيرة التقدم لزيكولا ويستفيد من أخطاء من سبقه ولهذا زيكولا تتقدم عن البلاد الأخرى ألستم كذلك في بلدك معك خالد ثم فرك شعره وصمت وحاول أن يختلق موضوعا آخر للنقاش ثم حدث نفسه أنا دلوقتي متأكد إن زيكولا ليس لها علاقة بالوطن العربي إلا اللغة العربية حتى قاطع صمته اسيل لماذا الصمت <تصفيق> لا لا ولا حاجه لسه وقت كتير على المنطقه الوسطى دي نظرت اسيل من نافذه العربه ثم اجابت لم يتبقى الا القليل ستساعدني حين يكون عملي مع رجال فقط اما النساء فلا اريد مساعدتك في شيء ليه فابتسمت ثم اكملت يمكنك ان تنصرف وقتها وان تبحث عن كتابك ولحسن حظك تلك المنطقه صغيره لا يجب بها سوى قصر الحاكم وبعض قصور الاثرياء مر الوقت وقد وصلت العربه الى تلك المنطقه التي يقصدونها وقد نظر خالد من نافذه العربه واندهش حين وجد تلك القصور العاليه وتلك الزخارف الرائعه التي تزينها من الخارج وشاهد الكثير من الحراس يقفون امام احد القصور فعلم انه قصر الحاكم حتى توقفت امامه العربه ونزلت سيل ومعها خالد حملن حقيبتها القماشية واتجهها الى داخل القصر وخالد يلتفت حوله كلما سار ويشاهد البراعه المعماريه مستمتعا وقد لاحظت اسيل ذلك ما دمت تلكا في خطوته فحدفته مبتسما على مساعد انيسره ليس هنالك وقت للتامل فابتسم خالد واسرع حتى دخل معها الى بهو القصر وهنالك وجد رجلا تبدو عليه الفخامه والنفوذ وبد جواري العديد من الاشخاص والذين بدا عليهم الفرا ايضا وقد علم خالد ذلك من ملابسهم المزركشه والتي قد تباع احداهم بما يكفي لانقاذ عشرات الاشخاص من الذبح حتى انحنت اسيل وانحنى معها خالد بعدها تحدث الحاكم الى اسيل لقد جئت في موعدك ايتها الطبيبه ما هذا وقد اشار الى خالد انه مساعدي يا سيدي لن تحتاجيه اليوم أريدك فقط أن تداوي زوجتي أشعر أنها ليست بخير في الأيام السابقة فانحنت أسيل مرة أخرى ثم عادت إلى خالد جباه والقصر ومعها خالد وقد حدثته مبتسمة أرى أنك محظوظ لن تعمل اليوم ولكنني سأرهقك من العمل في الأيام القادمة ثم أشرت إليه أن ينصرف لك اليوم بالكامل ابحث عن كتابك ربما تجد ذلك الشخص الذي اشتراه هنا فإنه اما انا فعلي ان ارى زوجة الحاكم لعلها بخير ابتسم خالد وتركها وغادر وهو يحدث نفسه ازيل حورية زيكولا انصرف خالد وبدا يسال كل من يقابله عن شخص طويل وهارض مثله ولهجته غريبة ايضا ولكنه يكبره سنا ويتكلم عن الخيال او عن شيء يسمى سردا فوريك لم يجد ممن يسالهم سوى علامات الدهشة والغرابة ولم يكن يعلم احد ممن يعملون بقصر الحاكم شيئا عن ذلك الشخص الذي يقصده خالد بعدها خرج من القصر واتجه الى القصور الاخرى ويعلم انه سيجد صعوبه فيما يفعله ولكنه عزم على ان يتمسك بامله وان يحاول في سبيل حلمه بالعوده الى بلده وبدا يسال الناس من جديد ولكنه كلما سال احدا عن ذلك الشخص او ذلك الكتاب لم يجب مضل اسال كل من يقابله دون جدوى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 واخبره بانه لا يعلم كثيرا عن تلك الكتب وقد سمح له بان يدخل الى المكتبه مقابل خمسه وحدات اخرى من ذكاء خالد وقد وافق خالد على ذلك واتجه الى داخل المكتبه بعدها بدا خالد يبحث بين الكتب ويبحث بين الورقات المتناثره يبحث في كل مكان بتلك المكتبه لا يريد ان يترك شبرا دون ان يبحث فيه ويستريح لبعض الوقت ثم يعاود بحثه مجددا حتى لا يضيع وقته ويزيح الاتربه المتراكمه على بعض الكتب ويجلس من يعمل بتركه المكتبه يشاهده دون ان يساعده وخالد يواصل وحده يحاول ان يجد اي عنوان لكتاب يمت بصله الى سرداب فوريق ولكنه دون فائده فقد مر الوقت واكمل بحثه دون ان يجد ما يريده حتى حدث نفسه اكيد صاحب الكتاب مش في منطقه الحاكم لسه في مناطق ثانيه ثم غادر وقد دخل ليل وادى الى قصر الحاكم فوجد اسيل في انتظاره بالعربه فسالها ان كانت انتهت هي الاخرى من عملها فاجابته بانها قد انتهت من عملها بالفعل ثم سالها لماذا لم تغادر فاجابته مبتسما وهل اغادر دون مساعدي هيا ثم امرت السائق ان يتحرك بهم الى البحيره بعدها سالته هل وجدت شيئا رد خالد للاسف لا سالت ناس كثير بس ما لقيتش اي جواب لهم العذر في ذلك انك تبحث عن شيء صعب للغايه تبحث عن شخص لا تعرفه وان كتاب لم يسمع به احد عارف انه امل ضايف بس لازم اتمسك به لا تحزن يا خالد انك ما زلت في اليوم الاول من البحث وعليك ان تسعد بانك انتهيت من منطقه باكملها حتى لو كانت صغيره ثم صمتت واكملت لدي خبر سيجعلك سعيدا نظر اليها خالد في لهفه ايه هو لقد اكتشفت ان زوجة الحاكم ليست مريضه وانها ستستقبل مولودا قريبا حامل نعم وارى من اراض حملها انه قد مر 3 اشهر على حملها ولن اكون سعيد ليه ان انجب ذكرا سيكون هنالك احتفال لاهل زيكولا بذلك الطفل تكريما للحاكم ويقام يوم زيكولا بعد مولده بسبعه ايام وبالطبع سيفتح باب زيكولا قبله بيوم وسيذبح افقر من بالمدينه ايضا هذا يعني أن يوم زيكولا قد يكون بعد 6 أشهر فقط من اليوم ثم صمتت مجددا ونظرت إلى النافذة وقد بدا على وجهها الحزن ولمعت عيناها بالدموع وأكملت وقتها تستطيع أن تخرج من زيكولا لم يتمالك خالد نفسه من الفرحه وكانه لا يصدق اذنيه وشعر بان ما قالته اسيل يجعله يرقص فرحا ثم نظر الى اسيل ست شهور نعم ان انجب ذكرن خالد في فرحه وقو ينظر اليها انا متاكد انه هيكون ذكر عارفه ليه لماذا لانك كل السعاده عليا احلى حاجه حصلت لي في زيكولا قالت تلك الكلمات وقد غطت السعاده وجهه ثم تحدث الى نفسه ست شهور يا رب يكون ولد ثم نظر الى عسيل مجددا ما تتخيليش انا فرحان قد ايه انا نفسي زوجه الحاكم تولد النهارده قبل بكره فعادت اسيل الى ابتسامتها الدقيقه عندما شعرت بسعاده خالد بعد ذلك الخبر وقالت انا ايضا سعيده لانك تشعر بالسعاده كنت اعلم انك ستكون سعيدا هكذا ابتسم خالد ثم نظر خارج العربه عبر النافذه ثم نظر الى السماء المظلمه والتي كان بها نجم مميز في تلك الليلة يضيء منفردا في السماء ومبتعدا عن مجموعة نجوم اخرى ثم طلب من اسيل ان تنظر الى ذلك النجم الذي اشار اليه شايف النجم اللي هناك ده نعم انه وحيد ومميز انا هسميه اسيل ثم صمت وتحدث بعد لحظات لو ريات البلد يوم اكيد هلاقي النجم ده في السماء <تصفيق> ارى ان الفرحه جعلتك رومانسيا ضحك خالد مكملًا حديثه ومداعبًا لها اكيد النجم مش في جمال اسيل بس هو جميل ومميز زي ما اسيل جميله ومميزه احمر وجه اسيل خجلا وصمتت وظلت تنظر الى خالد الذي صمت هو الاخر وكانه هائم بفكره وصرح بين احلامه كانت العربه تسير مسرعه وخالد واسيل بداخلها يتحدثان احيانا ويصمتان احيانا اخرى وظل الله هكذا حتى وصلت العربه الى البحيره وتوقفت هناك فنزل خالد ثم تحدثت اليه اسيل الاسبوع القادم سنذهب الى المنطقه الجنوبيه فابتسم خالد واومأ براسه موافقا ثم اكملت امامك سبعه ايام عليك ان تعود الى عملك هنا لا تضيع وقتا دون عمل فسالها خالد مندهشا وعملك مساعد لي ابتسمت اسيل ان احتجت مساعدتك لي هذا الاسبوع فلن اتردد في ذلك ولكن هنا يساعدني الكثيرون ثم تابعت اترك لك المساعده في المناطق الاخرى ولذا امامك ايام لا تضيعها بالجلوس على شاطئ البحيره اذهب الى عملك مع صديقك يامن واجلب الكثير من الاجر فابتسم خالد وهز راسه موافقا تحركت العربه مجددا وخالد ينظر اليها حتى اختفت عن انظاره ثم اتجه الى شاطئ البحيره امام العربه فواصلت تحركها في احد الشوارع المناره بالنيران حتى توقفت امام بيت كبير تبدو من وجهته الفخامه والثراء وله باب ضخم وقد نزلت اسيل ودلفت الى داخل البيت المضاء بالشموع والذي امتاز بسقفه العالي وجدرانه المنقوشه من الداخل والاثاث الخشبي والنحاس المطعم بما من ذهب ثم صعدت السلم الداخلي واتجهت الى غرفتها والقت بنفسها على السرير المتواجد بها ثم نهضت مجددا وجلست امام مراه كبيره وابتسمت برقه وهي تنظر الى صورتها بالمراه والى شعرها الاسود الناعم الطويل الذي بدات تتحسسه بيدها من الامام الى الخلف بعدها هامت للحظات وبدات تتحدث الى نفسها ما سر هذا الشعور بداخلك واي شعور هذا هل هو سعاده ام حزن ثم نظرت الى صورتها مجددا بالمراه وتحدثت اليها لماذا حزنتي حين علمتي بقرب خروج خالد من زيكولا لا انا لم احزن لا حزنتي نعم حزنتي هل تحبينه لا اعلم انني لم اعرفه سوى ايام قليله ولكنك احببته ربما احببت حديثه وجراؤته او ربما اعجبك اختلافه عن باقي رجال زيكولا البلهاء البخلاء الذين لا يفكرون الا في جمع ثروه تفديهم من الذبح حتى انهم يخافون ان يفكر ويستخدم ذكائهم فيقلل ذلك من ثروتهم نعم يعجبني انه يختلف عن غيره ثم قامت وتحركت الى نافذه الحجره وازاحت ستارها ونظرت الى السماء وابتسمت حين رات النجم الذي سماه خالد اسيل وظلت تنظر اليه كثيرا ثم قالت ولكنه سيهرال في اليوم التالي اتجه خالد الى عمله القديم وهنالك وجد ايمن فصافحه وبدا يعملان في تقطيع الحجاره وقد اندهش ايمن من تلك السعاده التي بدت على وجهه وما تباها من حماسه في عمله حتى ساله خالد ارىك سعيدا اليوم هل هنالك شيء ما هل وجدت كتابك لا ولكن لكن في خبر فرحني احتمال اخرج من زكولا بعد 6 شهور بس 6 اشهر فقط كيف يُمزق لا احتمال يكون بعد 6 شهور بس يامن وهو لا يصدق ماذا تقول يتبقى 11 شهرا على ذلك اليوم لا يا صديقي ان هقول لك سر عرفته ثم اخبره خالد بان زوجة الحاكم ستضع مولودا بعد 6 اشهر وان نسيل اخبرته بذلك فابتسم يامن انا سعيد لك يا خالد ولكن كنت اتمنى ان تبقى هنا انا بحبك جدا يا يامن بس نفسي ارجع لبلدي ثم نظر اليه بحزن وحيره بس لو خرجت من زيكولا هعمل ايه عشان كده لازم الاقي كتاب سردافوريك قبل الست شهور الباقيين اتمنى ان تجده وان تحقق ما تريد ان اطفال زيكولا سيكونون محظوظين هذا العام ان اقيم يوم زيكولا فنظر اليه خالد وكانه يساله عن السبب فاكمل يامن انهم سيشاهدون لعبه زيكولا بعدما لم يشاهدوها المره السابقه حين هرب الفقيران خالد في دهشه لعبة زيكولا رد يامن نعم ثم تذكر انه لم يحدث خالد عنها من قبل فاكمل حديثه لم اخبرك بها سابقا انها اللعبه التي يقال ان ارض زيكولا قد سميت بهذا الاسم نسبه لها هي في الحقيقه ليست لعبه انها منافسه وينتظرها الجميع هنا فهي ما تحدد الافقر بالمدينه خالد وما زال مندهشا ازاي اكمل ايام قبل يوم زكولا بعده ايام يقوم الجنود بجمع الاكثر مرضا وشحوبا بالمدينه يجمعون الكثير من الناس وهنالك يحدد الاطباء من هم الفقراء ومن هم المرضى حقا حتى يتبقى منهم عدد قليل وهنا ياتي دور اسيل الطبيبه وهي من تحدد الثلاثه الاكثر فقرا ثم ياتي دور لعبه الزيكولا في اليوم السابق للذبه اي يوم فتح باب زيكولا ثم صمت قليلا وضرب صخره بفاسه فمع اكمل حديثا لعبة الزيكولا تكون امام الجميع وهي ببساطه قرص خشبي يدور بسرعه معينه وبه ثلاثه اسهم تنطلق من ذلك القرص ويقوم نحاتو زيكولا بنحت تمثال لكل فقير من الفقراء الثلاثه ويوضع هذا التمثال على بعد امتار امام قرص السهم وعلى كل فقير ان يختار ثلاث اماكن في تمثاله كي يحميهم من السهام ومن يصيبه اكبر عدد من السهام يكون هو الفقير المختار فهكذا لا يظلم احد في زيكولا ومن اللي اخترع اللعبه دي لا اعلم فقد وجدناها منذ ولدنا انها تجعل كل فقير مسؤولا عن حياته وعن قدره ربما يكون هنالك فقير قد اختير في ايام كثيره من ايام زيكولا ولكنه ينجح في اجتياز لعبه زيكولا وهذا قدره هي سهله اللعبه دي في الحقيقه راها اسهل ما يمكن والكثير منا يتنبا بالاماكن التي تصيبها السهام ولكن حين يصيبك الغباء فانك لا تستطيع تحديد تلك الاماكن وتحمي مناطق اخرى من تمثالك ثم عليك ان تحافظ على ذكائك حتى تجد كتابك وترحل عن هنا ولهذا هيا واصل عملك ثم ابتسم واكمل ما رايك في منافسه كبيره في تكسير الصخور ايها السعيد مرت الايام يوما بعد يوم وخالد يذهب الى عمله لتقطيع الاحجار ويعود الى البحيره ليلا ويجلس امامها لبعض الوقت ثم يغلبه النعاس متاثرا بارهاقه اما اسيل فكانت تواصل عملها في مداواه المرضى ثم تعود الى غرفتها وتظل تنظر الى السماء عبر شفتيها تبحث عن ذلك النجم اسيل وقد عمدت الا تذهب الى البحيره في تلك الايام حتى تتاكد من حقيقه مشاعرها تجاه خالد رغم الصراع الذي كان يشتعل بداخلها ما بين الرغبه في الذهاب الى هناك او المكث بحجرتها الا انها فضلت البقاء بحجرتها حتى مر الاسبوع وجاء يوم ذهابها الى المنطقه الجنوبيه فاتجهت بعربتها الى البحيره حيث كان خالد في انتظارها فسالته في ابتسامه مساعدي هل انت مستعد للعمل فابتسم خالد نعم ركب خالد العربه مع اسيل وبدات العربه في التحرك فسالته اسيل بعدما وجدت بعض الاوراق تظهر بين اغراضه ما هذا فركنت اني اسجل بعض الاحداث هنا في زيكولا وماذا كتبت في الحقيقه ما كتبتش الا حاجات قليله فجذبت اسيل الاوراق وقالت سارى ما كتبت حتى الان حتى وجدت تلك الكلمات التي كتبها عنها خالد وانها حورية زيكولا فاحمر وجهها خجلا نظرت اليه بطرف عينها دون ان تنطق فشعر خالد بالحرج بعدما قرات اسيل كلماته فضحك مداعبا لها لا دي اسيل نجمه السماء فضحكت اسيل ثم قالت انني لم اقل شيئا ثم صمتت وبدات تقراها من جديد وظلت تقراها وتكررها اكثر من مره في سرها حتى قطعها خالد انا عرفت عن لعبه زيكولا لم تكن تعرف عنها حتى الان لا اللي كنت اعرفه انك مسؤوله عن اختيار افقر 3 بالمدينه نعم فانا طبيبه الحاكم انت بتعرفي الافقر ازاي <تصفيق> اجابتي كلمه واحده الخبره هنا ينتهي اطباء زيكولا من عملهم يتبقى عدد قليل يختاروا من بينهم الافقر قد يكون هنالك المريض حقا وبالطبع ان شككت بذلك اعته الى دياره وللحق في ذلك دون ان يراجعني احد اما الفقراء فشحوبهم مميز واستطيع بخبرتي ان اميز الافقر منهم وهنا الفقير بيمتلك كم وحده ذكاء تقريبا انها مساله نسبيه قد يمتلك شخص 10 وحدات وقد يكون هنالك من يمتلك اقل منه وقد يمتلك 1000 وحده ولكنه يكون الاقل فيكون الافقر انت تقدري تعرفي انا امتلك كم وحده فابتسمت اسيل ثم وضعت يدها على جبينه تمتلك ما بين 800 و900 وحده فنطق خالد خائفا بس ابتسمت اسيل كي تطمئنه انه ليس بالقليل بس الكل هنا بيقول عليا غني نعم ولكن هنا من يخبرك بانك غني فقط اي انك لست فقيرا عاده الفقراء هنا يمتلكون 100 وحده او اقل وعليك ان تتخيل كيف يصلون الى 900 وحده ان كانوا يوفرون باليوم بعد احتياجاتهم الضروريه وحده او وحدتين قد يحتاجون عاما او اثنين او ثلاثه كي يصلون الى ذكائك في الوقت الذي تكون انت به قد ضاعفت ذكاءك واصبحت تملك ضاعه تلك الاحداث ان عملت بجد في تلك الفتره من الزمن وهكذا تظل غنيا في نظرهم فتذكر خالد شيئا ثم سالها ولكن الفقير اللي دبح المره اللي فاتت كان بيمتلك بيت ضخم ازاي يكون فقير وكان ممكن يبيعه مقابل ثمن كبير ربما حاول ان يبيعه بالفعل ولكن ماذا لو لم يتقدم احد لشراءه بالطبع سيفقد قيمته وقتها حين يقترب يوم زيكولا يخشى الجميع ان يفرطوا في وحده واحده من ذكائهم ربما ان علموا بخبر مولود الحاكم فلن يشتري احد اي شيء حتى ذلك اليوم بعدها سالها خالد مداعبا لها واسيل الجميله تمتلك كم وحده ضحكت اسيل اسيل تمتلك الكثير اكثر مما تتخيل مر الوقت وصائق العربه يامر الحصانه ان يسرا وخالد واسيل يكملان حديثهما داخل العربه حتى وصلت العربه الى المنطقه الجنوبيه وقد نزل خالد من العربه حاملا اغراضه وحقيبه اسيل فوجدت تلك المنطقه تختلف عن المنطقه التي يقطن بها وعن منطقه الحاكم فكانت مبانيها صغيره تتكون من طابق واحد وكانت المباني قليله ومتلاصقه والشوارع بها الكثير من الاحصنه والحمير وما نتج عن ذلك من روث الحيوانات ثم نظر فوجدا آلات زراعيه قديمه ثم تحدثت اسيل قائله لا تندهش انها المنطقه الجنوبيه منطقه الزراعه بزيكولا الجميع هنا مزارعون ويعملون بأراضيهم ويمدون زيكولا بالقمح والأرز وباقي المحاصيل وكل انواع الفاكهه ثم اكملت اليوم ستساعدني لن تستمتع بالراحه كيوم منطقه الحاكم فابتسم خالد حاضر صرت اسيل ومعها خالد يحمل حقيبتها في احد شوارع تلك المنطقه ثم دخل احد البيوت وكان ك باقي البيوت مكونا من طابق واحد لا اكثر وهنالك استقبلتهما سيده تقترب من ال50 من عمرها ثم صاحبتها الى حجره البيت حيث كان يرقد زوجها وساقه اليسرى مضمضه فنظرت اسيل الى خالد خالد اريدك ان تساعدني بان ابدل تلك الضماده دون ان احرك الجبيره او ان اسبب له الما فابتسم خالد ثم قام برفع قدم ذلك الرجل وثبتها على ذراعه وبدت اسيل تفك تلك الضماده القديمه وخالد ينظر الى ما تفعله حتى اخرجت ضماده جديده من حقيبتها ثم اخرجت ماده عشبيه خضراء اللون ولزجه وضعت القليل منها على ساق ذلك الرجل ثم بدات تلف الضماده حول جبيره ساقه حتى سالها الرجل متى اعد الى عملي فاجابت اسيل إن عظام ساقك لم تلتئم بعد انها ما زالت تؤلمك اليس كذلك؟ بلى ولكن يجب ان اعمل لم اعمل منذ شهر واشعر ان ثروتي تقل ويجب ان اعوض ذلك عليك ان تصمد حتى تلتمي عظامك ثم تعوض ما فاتك من عمل في ايامك القادمه ثم نظرت الى خالد هل رايت يا خالد كيف الف قطعه الضماده؟ ايوه هي سهله حسنا عليك ان تكملها حتى اعود اليك هنا لك فتمريض ساطمئن على حالتها واعود حسنا بعدها طلب خالد من ذلك الرجل الذي يثبت قدميه في وضعهم ثم بدا يكمل لف الضماده حول ساقيه كما كانت تفعل اسيل فراته اسيل يفعلها ببراعه فتركت وغادرت كما اخبرته وظل خالد مع الرجل المصاب يلف الضماده حتى انتهى ثم سال الرجل انت ايش ما زوجتك فقط نعم واولادك فين نظر رجل في حزن انهم كبار الان لقد تركوني بعدما قسمت عليهم ارضي هل سمت عليهم افضلك نعم فقد اجبروني على ذلك وتعدوا علي اكثر من مره واقسموا ان يقتلون ان لم اعطهم تلك الارض انهم مثلنا يخشون الفقر وبعدما اخذوا ما ارادوا تركوني فهمس خالد الى نفسه لا رحمه في زيكولا حتى فوجئ بامراه تدخل فجاه وتصرخ سائله أين الطبيب أسيل؟ رد خالد إنها ستأتي بعد قليل لماذا تريدينها؟ أجابت المرأة وهي تبكي ما إبني قد مرض فجأة ويبدو أن مرضاه شديد وأخشى أن يموت قبل أن تأتي الطبيبة فنتقى الرجل وأشار إلى خالد إنه مساعدها ويبدو أنه ماهر مثلها فنظر إله خالد وقد رفع حاجبيه لا أنا مش ماهر وأنا مش طبيب أصلا فجذبته السيدة أرجوك سأعطيك كل ما تريد أريد أن يعيش ولدي وظلت تجذبه وتتوسل إليه وخالد يحاول أن يقنعها بأنه لا يعرف عن الطب شيئا ولكنها لم تصدق فلم يجد إلا أن يذهب معها كي تهدأ ثم طلب من الرجل أن يخبر أسيل حين تعود عن مكانه ذهب خالد مع تلك المرأة والتي كانت تجري حافية القدمين وتجر خالد وتصرخ لقد كان صحيحا إنه لم يمرض من قبل حتى وصل الى بيت المراه والذي كان بسيطا ويوجد بمنتصفه حوض كبير مليء بالماء ثم دخل الى حجره صغيره يرقد بها الطفل فاقدا وعيه على سرير صغير وخالد لا يعلم ماذا يفعل ويحاول ان يقول انه ما زال مساعدا جديدا لاسيل ولكنها لم تدعه فرصه ان يقول شيئا وتصرخ ان ابني سيموت انه لم يكمل ال 10 اعوام وخالد يقف حائرا ينظر الى الطفل دون ان يتحرك والمراه ما زالت تصرخ انه يعمل بجد لا يمر يوم الا ويعمل رغم سنه الصغير لا توهمه حراره الشمس كل ما يهمه هو عمله حتى نظر خالد فجاه الى الطفل حين سمع صرخات امه وتذكر ان الشمس ذلك اليوم كانت شديده واقترب من الطفل فوجد جلده جافا للغايه وحين لامس جبينه وجده ساخنا جدا ووجد الطفل يهذي بكلمات غير مفهومه فقام خالد بحمل الطفل واتجه به الى ذلك الحوض الذي يوجد بمنتصف البيت ووضعه بملابسه في هذا الحوض وقد اندهشت ام الطفل مما فعله خالد ولكنها تركته يمضي فيما يفعله حتى سالها في ماي ابرد من ميه الحوض دي لا ولكنني قد اشتري ماء بارد من جيراني ثم خرجت مسرعه فاكمل خالد عمله واخرج الطفل من الماء ثم وضعه مره اخرى حتى عادت امه أمرها من تحمل أوعية بها ماء بارد وسكبته بالحوض ثم أمرها أن تقوم بفتح نوافذ البيت أريد أن يدخل الهواء البارد إلى هنا أسرعت الأم إلى النوافذ حسنا حسنا بعدها أخرج الطفل من الماء وجرده من ملابسه ووضعه على أرضية باردة وتركه لفترة لا يعلم ماذا يفعل غير ذلك وهل ما فعله صحيح أم لا مر بعض الوقت وخالد ينتظر أن تأتي أسيل ولكنها تأخرت مضى الله هو بجوار طفل والذي ما زال فاقدا لوعيه وامه ما زالت تصرخ ويحاول ان يهدئ من روعها ولكنه فشل في ذلك حتى اتت اسيل وقد وجدت خالد يجلس على ركبتيه بجوار الطفل الذي يرقد عاريا على ارضيه الحجره فسالته في لهفه ماذا فعلت لماذا تضعه على الارض هكذا وماذا بلل هذا الفتى كان سخن جدا وشكيت انه تعرض لضربه شمس فبدأت اسيل تفحص الطفل والام ما زالت تبكي بجوارها حتى فوجئت بالطفل يفتح عينيه ويبحث عن امه قبل ان تقوم اسيل بعمل اي شيء فوضعت اسيل يدها على جبينه ثم سالت خالد هل كانت حرارته مرتفعه عن ذلك فوضع خالد يده فوجد حرارته قد انخفضت ولم يعد ساخنا كما كان فابتسم فرحا ايوه كان سخن عن كده كتير طاطت سمى تأسيل ثم نظرت الى امه انه بخير الان ثم اخرجت زجاجه من حقيبتها واعطتها لامه وامرته ان تعطيه منها كل يوم حتى يصبح صحيا فشكرتها على ذلك ثم اتجهت الى خالد وشكرته واخبرته بانه طبيب بارع فضحك انا مش طبيب صدقيني كم تريد لا انا مش عاوز حاجه ثم نظر الى اسيل اعطي اجر الطبيب فقط فقالت اسيل لا انا لن اخذ شيئا سوى ثمن الدواء اما غير ذلك فهو لك لست انا من انقذه وانا مش عايز اي مقابل كفايه انك اشتريت الميه البارده فشكرته السيده مجددا ثم تاملته لبعض الوقت وظلت صامته حتى اندهش خالد وغادر بعدها مع اسيل والتي سالته خالد هل انت طبيب لا والله كيف في المره الاولى انقذت الفتا من الغرق وقلت انها دوره اسعاف واليوم ربطت الضماده بوراها ثم انقذت طفلا اخر لم اكن استطيع فعلا ما فعلته هي صدفه بس انا كنت صغير وكنت بلعب مع واحد من صحابي وفجاه ولد اغمى عليه مننا وكان سخن زي الطفل ده ووقتها شفت الطبيب وهو بيعمل شبه اللي انا عملته كده وقال انها ضربه شمس فلما لقيت الطفل النهارده وامه قالت بالصدفه انه بيعمل في الشمس افتكرت نفس المشهد القديم في بالي ولما تاخرت قررت ان اغامر لحد ما تيجي وقلت لنفسي اكيد مش هخسر حاجه بالعكس يمكن الدقايق دي تفرق في حياته والحقيقه ما كنتش عارف النتيجه لكن التوفيق كان معايا والولد فاق الحمد لله صمتت اسيل ثم قالت مبتسمه يعجبني ذكاؤك يا خالد اليوم اثبتت انك خير مساعد لي ولكن لماذا لم تاخذ اجرك هنا ايضا من السيده وانت تستحق ذلك ده عمل خير وكان لازم اعمله مش كل حاجه لازم اخد قصادها مقابل يا زكولة دي ما فيهاش حدي يعمل خير ابدا كان يجب ان تأخذه فانك قد استخدمت ذكائك والذكاء ثروتك وحين تفكر بذكاء بالطبع يؤخذ من تلك الثروة اه انا عرفت لي ما فيش حدي بيفكر في الزكولة ولكن انا مش محتاج مقابل لانقاذ انسان حسنا يمكنك ان تذهب الان لتبحث في تلك المنطقة عن كتابك وانا سازور بعض المرضى من السيدات ثم انتظرك في العربة حتى تعود بدا خالد بحثه في تلك المنطقه واندهش حين تذكر حديث يامن عن كبر زيكولا فمناطقها ليست كبيره كما صورها له ولكنها تحتاج فقط الى وسيله تنقله من منطقه الى اخرى كانت المنطقه الجنوبيه تمتاز بكثره الاراضي الزراعيه والتي مر عليها خالد وراى المساحات الشاسعه المزروعه بالقمح ومحاصيل اخرى واندهش كيف تكون تلك الزراعات بالاراضي الصحراويه ولكنه تذكر شيئا مهما لم يغفله وهو عمل اهل زيكولا الذي يجعلهم يزيلون جبلا ان ارادوا حتى لا يذبحوا وقد بدا يسال الناس عن ذلك الكتاب وعن الشخص الذي يشبهه ولكنه يكبره سنا ولكنه كما توقع كلما سال احد لم يجبه ولم يعرف عن اي كتاب يتحدث فقد تخير منه البعض حين سمعوه يساله عن ذلك الكتاب ولكنه لم يستسلم للياس وواصل سؤاله لكل من يقابل وسال من يعملون بالاراضي عن الكتاب وعن صاحبه ولكنهم لم يعرفوا ايضا حتى جلس اسفل شجره واخرج اورقه وقلمه وكتب في ان الصفحه المنطقه الجنوبيه ثم كتب اسفلها يبدو ان المنطقه الجنوبيه هي الاخرى لا يوجد بها هذا الكتاب او صاحبه ولا يعلم احد من اهلها عن سرداب فوري اما ما ادهشني في تلك المنطقه هو اهتمامها المميز بالزراعه وعدم اهتمامها بغيرها هناك باقي مناطق زيكولة التي رأيتها الكل يعمل بجد ولا يضيعون وقتهم فقد صنعوا من الصحراء تربة خصبة وهذا ما جعلني أعرف لماذا لا تحتاج زيكولة أن يفتح صورها إنها تعتمد على أبناء زيكولة في كل شيء ولا تعتمد على البلاد الأخرى في شيء هنا المنطقة الجنوبية تنتج المحاصيل الزراعية التي تكفي زيكولة والمنطقة الشرقية التي أقتن بها تمتاز بالصناعة وخاصة للمناطق زيكولة الصناعات التي تحتاجها زيكولا مثل صناعه الطوب للمباني وصناعه الملابس وصناعات اخرى والمنطقه الغربيه كما اخبرني يامن توجد بها سوق كبيره يمكنك ان تشتري اي شيء من صناعه وانتاج ابناء زيكولا انهم يحققون اكتفاء ذاتيا في كل شيء بسبب عملهم وخوفهم من الفقر وهذا ما جعلهم يشعرون بان زيكولا اقوى البلدان الموجوده في هذا العالم واعتقد انني اوافقهم على ذلك فقوتهم تعني عدم اعتمادهم على احد حتى توقف عن الكتابه هنا وجدت السيده التي انقذ طفلها تقترب منه فندهج من ذلك حتى اقتربت وسالته هل تبحث عن رجل طويل معريض مثلك ولهجته غريبه مثلك ايضا ولكنه اكبر سنا فاجابها خالد في لهفه نعم انت تعرفي لقد ذكرت اليوم بيوم مر من اعوام طويله كنت وقتها في ال17 من عمري وكنت اعمل بالمنطقه الشماليه حتى قابلت رجلا يشبهك ولهجته مثل لهجتك وزوجته كانت تختلف عن نساء زيكولا وقد قدم الي معروفا مثل ما فعلت اليوم واقنعني بان اعود للعمل هنا فسالها خالد مجددا في لهفه يعني هو في المنطقه الشماليه لا ادري اين هو الان لكنه كان هنالك منذ 20 عاما اتمنى ان تجده هناك ثم ابتسمت واكملت حين انتهيت من انقاذ ولدي تذكرته حين رايت بعدما غادرت اخبرني رجل بانك تبحث عن رجل غريب به تلك الصفات ولكنك سالت الكثير ولم تسالني انا انا من خفي على ابنك نسيت اسالك في مسألها مجددا انت متاكده من كلامك عن الراجل ده اجل انني اتذكره جيدا كان مع كتاب بيتكلم عن سدافوريك لا ادري فقط قلت لك عما اعرفه ولكن نصيحتي لك الا تضيع وقتك بالبحث هنا هنا الجميع يعملون بالزراعه ولا يحبون الكتب أو القراءة وأنا أعرف جميع سكان تلك المنطقة ولا يوجد من بينهم من يمتلك صفات الرجل الذي تقصده أتمنى أن يكون هو من أخبرتك عنه شكرا لك أنا مش عارف أشكرك إزاي لست أنا من يستحق الشكر إن لم تفعل ما فعلته مع طفلي في الصباح أعتقد أنني لم أكن لأترك ابني مريضا وأبحث عنك حتى أجدك لأخبرك بذلك ابتسم خالد مجددا ثم استأذن منها وغادر مسرعا الى عربه اسيل يجري فرحا يريد ان يبلغ اسيل بذلك الخبر وذلك الامل الذي سطع من جديد حتى وصل الى العربه فلم يجد اسيل بها ظل خالد انتظار اسيل ويشرق قلبه بقرب خروجه من زيكولا ويتذكر كلام تلك السيده ويبتسم ويحدث نفسه بتلك الصدفه وان تكون من تخبره بذلك سيده انقذ طفلها من الموت ثم فكر في ذلك الرجل الذي يشبهه وزوجته كما قالت السيده وأنها تختلف عن نساء زيكولة هل هي أمه؟ هل تتحقق أحلامه ويجدهما في زيكولة؟ يشعر بأن حديث تلك السيدة يؤكد ظنونه ثم يعود ليسأل نفسه هل يجدهما هنالك بعد عشرين عاما؟ أم يكون الحظ عاثرا تلك المرة هي الأخرى؟ حتى وجد أسيل تقترب من بعيد وتحمل حقيبتها فأسرع إليها وأخذ منها الحقيبة وصار بجوارها تجاه العربة حتى نطق سعيدا أسيل؟ انا لقيت امل جديد ثم اخبرها بما اخبرته به ام الطفل واختتم حديثه حين ركب العربه وسالها احنا هنروح المنطقه الشماليه امتى فصمتت اسئله قليلا ثم نظرت اليه وقالت انا لا اذهب الى المنطقه الشماليه الجزء ال11 عندها شخ خالد وسال اسيل على الفور لا تذهبي ليه صمتت اسيل مجددا ثم نظرت عبر نافذه العربه التي بدات في التحرك وكانها تتذكر شيئا ثم نظرت الى خالد وتحدثت بصوت هادئ لقد اخذت وعدا من قبل ان اذهب هناك وعد نعم تذكر انني اخبرتك باني دخلت الى زيكولا بين الاسرى والعبيد حتى اشتراني رجل حكيم عالم من الطب فأومأ خالد برأسه موافقا دون أن يتحدث ثم أكملت أسيل كان هذا الرجل يعاملني كابنته ويخشى علي من كل شيء حتى أخبرته ذات يوم أنني سأذهب إلى المنطقة الشمالية كي أداوي أحد المرضى حين طلب مني أحد الأشخاص ذلك ففوجئت به يرفض بقوة وطلب مني أن أعده بأن لا أذهب هناك طيلة حياتي فوعدته بذلك فسألها خالد وما زال الغضب على وجهه وما السبب؟ حين سألته عن ذلك لم يقل لي سوى انها ارض كوزالازيكولا ولم يخبرني شيئا اخر حتى موته وانا ما زلت احافظ على وادي وانا على يقين انه محق في ذلك ثم تابع بعد صمت لم اجد في حياتي من يحبني قدر ذلك الرجل صمت خالد منتهشا وبدا الحزن على وجهه واثر ان يكمل صمته وكانه يفكر ماذا سيفعل حتى ابتسم ونظر الى اسيل والتي لم تطفأ لق عينها نجوم السماء وانا مش هكون سبب انك تخلفي وعدك انا بشكرك على مساعدتك لي الفترة اللي فاتت واكيد مش هطلب منك اكتر من كده فردت اسيل في ابتسامه هادئه هل ستذهب الى هناك اكيد لازم اروح حسنا اتمنى ان تجد كتابك هناك ولكن ان لم تجده فعليك ان تعود الي اقصد الى العمل معي على الفور اين اجد مساعدا في مهارتك فابتسم خالد وضحك لما ارجع مصر هشتغل دكتور ضحكت اسيل وواصل خالد مداعبته لحظ واكمل حديثهما عن ارض زيكولا وعن ذلك الطفل الذي انقذه من ضربه الشمس وذلك الرجل المصاب الذي ضربه ابناؤه واخذوا ارضه حتى وصلت العربه الى البحيره فنزل خالد وودع اسيله التي سالته متى ستذهب الى المنطقه الشماليه صمت خالد مفكرا مش عارف احاول يكون في وقت قريب عليك ان تخبرني قبل ان تذهب وان كتبت شيئا اخر عن اسيل النجم لابد لي ان اقراها ثم امرت سائق العربه ان يتحرك فضحك خالد ثم اتجه الى الشجره التي يجلس بجوارها دائما ظل خالد كعادته يفكر يفكر فيما اخبرته به ام الطفل وذلك الرجل الذي يشبهه ويتذكر الصوره التي اعطاها له جده يوم نزوله السرداب وضاعت مع اغراضه هناك صوره ابيه وامه تداعه احلام اليقظه بان يعود مره اخرى الى بلده ومعه امه وابوه بعد سنوات كثيره ويبتسم حين يتخيل فرحه جده بذلك والتي قد تقتله ثم يعود ليتذكر حدث اسيل وذلك الوعد الذي اخذته بان لا تذهب الى المنطقه الشماليه وقولها بانها ارض الكساله ويسال نفسه متعجبًا كيف يعيش الكسالى بزيكولا حتى غلبه النواس بعدما حل به ارهاق ذلك النهار مر الليل سريعا واشرقت الشمس ونهض خالد من نومه قرر ان يذهب كعادته الى عمله مع يامن يريد ان يعلم الكثير عن المنطقه الشماليه حتى وصل الى هناك وزاد ضيقه حين وجد من ياخذون منه وحدتي ذكاء كل يوم فاعطاهم ذلك ثم اكمل سيره حتى وجد يامن الذي ساله على الفور هل وجدت كتابك للاسف لسه بس في امل اني الاقيه في سته قالت انها قابلت راجل ليه نفس صفات صاحب الكتاب من 20 سنه 20 سنه وتريد ان تجده هو صعب بس لازم تتمسك باي خيط يدلني على الكتاب علشان كده لازم اروح المنطقه الشماليه المنطقه الشماليه ايوه انت وقعدت حد انت كمان انك ما تروحش هناك <تصفيق> لا لقد ذهبت الى هناك مره من قبل اتمنى ان ذهبت الى هناك ان تعود سريعا زادت الحيره على وجه خالد ايه اللي هناك فجلس يامن ثم جلس خالد بجواره حتى تحدث يامن اهل زيكولا لا يعلمون ان تلك المنطقه تختلف كثيرا عن باقي مناطق زيكولا فساله خالد وكانه لا يفهم شيئا ازاي ساخبرك ارض زيكولا هي ارض العمل الجميع هنا يعملون ويكسبون اجورهم مقابل عملهم اما تلك المنطقه فانها تجمع كسالى زيكولا ولهذا ستجد صعوبه حين تذهب الى هناك عليك ان تسال كل شخص لان الكثيرين منهم لا يعرفون بعضهم ثم اخذ نفسا واخرج زفيرا واكمل إنهم لا يعملون مثلنا إنهم يكسبون أجورهم بأعمال أخرى ستجد أهلها فئتين الفئة الأولى من الأثرياء الكسالى الذين ورثوا الكثير من الذكاء والكثير من الثروة التي تجعلهم يعيشون أثرياء وينفقون ببذخ حتى يموتوا وفئة أخرى فقراء يخشون الذبحة ولا يريدون أن يعملوا عملا شاقا فوجدوا طرقا أخرى يجنون بها ثروتهم هل ترى هؤلاء وقد اشار الى من ياخذون تلك الوحدات مقابل حمايتهم فرد خالد ايوه انهم من المنطقه الشماليه التي تريد ان تذهب اليها هم يعيشون هنالك هكذا فضلوا ان يستغلوا قوتهم في كسب ثروتهم فانتشروا في باقي ارض زيكولا اما النساء هناك faثمن استغلال جمالهن ثم صمت ونظر الى خالد واكمل انت تعلم كيف تجني امراه ثروه من جمالها دون تعب وخاصة ان هنالك الكثير من الاثرياء الكسالى انها ارض الرزيله يا صديقي صمت خالد حين سمع ما قاله يامن وابتسم حين تذكر وعد اسيل وانها على حق في ذلك ثم زاد ضربات قلبه حين تذكر ان صاحب الكتاب ابيه قد يكون بتلك المنطقه حتى قاطع يامن تفكيره انها بعيده عن هنا كثيرا فكيف ستذهب الى هناك ام الطبيبه ستساعدك لا أنس ساعدتني بما فيه الكفايه قل لي يا يامن منين اقدر استاجر حصان قوي لمده 3 ايام ثلاثه ايام قد تكلفك قرابه ال50 وحده مش مهم اقدر اعوضهم بعد كده انا قررت اني هروح بكره المنطقه الشماليه عاوز استغل كل يوم هنا في زيكولا فابتسم يامن حسنا دعني اوفر لك حصانا قويا وسارشدك نحو الطريق الى المنطقه الشماليه واتمنى ان تجد كتابك هناك ثم حمل فأسه وقال لخالد هيا علينا ان نعمل اليوم كثيرا بعدما اضعنا الكثير من الوقت في الحديث في صباح اليوم التالي اتجه يامن الى شاطئ البحيره ومعه ذلك الحصان القوي الذي وعد خالد به حتى وجده هناك فابتسم خالد حين راه ومعه ذلك الحصان وشكره كثيرا على ذلك ثم حمل امتعته واحتضن يامن وقال لك اشوفك قريب ارجو ان تعيد الحصان صحيحا انني اتحمل مسؤوليته حتى تتعود لو علم صاحبه انك ستذهب الى المنطقه الشماليه لما اعطاني حمارا ضحك خالد ثم امتطى ظهر الحصان وكاد يامره ان يتحرك حتى صاح يامن انتظر ثم اخرج ورقه بيضاء وعليها بعض الخطوط السوداء وتحدث الى خالد تركه خطوط بدائيه رسمتها للطريق نحو المنطقه الشماليه ثم اشار الى خط اسود طويل يخرج من مربع قدر سما هذا المربع هو منطقتنا وذلك الخط هو الطريق الذي تسلكه حين تخرج من هنا حتى تصل الى تلك المنطقه فابتسم خالد مجددا واخذ منه الورقه ووضعها بين اغراضه اشكرك يا يامن بجد اشكرك يا صديقي بعدها امر خالد حصانه ان يتحرك وبدا يتحرك ببطء حتى اسرع رويدا رويدا في طريقه الى بيت اسي وكذا يصل إلى بيتها حتى رأى عربتها تسير مبتعدة عنه فأسرع بحصانه إلى العربة وصار بجوارها ثم ضحك حين وجدها تجلس بالعربة شاردة الثهن ولا تره فظل يسير بجوارها دون أن يتحدث حتى نظرت إلى جانبها عبر النافذة ففوجئت به على حصانه فضحكت وحدثته منذ متى تسير بجوارنا؟ من بدري يا ترى بتفكر في ايه؟ لا شيء اني اشرد مع نفسي كثيرا ثم نظرت الى حصانه هل اشتريت حصانا لا انا اجرته وزي ما وعدتك اني اشوفك قبل ما اروح هناك انا قدامك اهو ابتسمت اسيل ثم سالت هل ستذهب الى المنطقه الشماليه الان ايوه خالد هل ستعود الى هنا ان وجدت كتابك او ابيك فنظر خالد امامه في صمت لبعض الوقت وابتسم اكيد لازم اركى ثم اكمل مداعبته لها ديا من هيذني لو ما رجعتش عشان الحصان ضحكت اسيل وضحك خالد وواصل تحركهما في طرقات زيكولا وخالد على حصانه يسير بجوار عربتها والتي تجلس بجوار نافذتها كما تجلس امام نافذه غرفتها حتى وصلا الى اطراف المنطقه الشرقيه فنطقت اسيل بعدما اشارت الى طريق ممهد هذا الطريق يقودك الى المنطقه الشماليه فابتسم خالد ثم نظر اليها اتمنى اني الاقي الكتاب وارجع لهنا في اسرع وقت ثم امر حصانه ان ينطلق نحو ذلك الطريق واسيل تنظر اليه بينما تسير عربتها في طريق اخر وتبتسم حين تجد شعر خالد الطويل يتطاير مع الهواء وجسده القوي يمتطي ذلك الحصان ببراعه وكانه ولد فارسا حت تختفي عن انظارها فاغمضت عينيها وتمنت ان يحقق ما يريده اما خالد فوصل طريقه نحو المنطقه الشماليه يريد ان يصل الى هناك في وقت قليل يحفز حصانه ان يسرع ثم يخرج تلك الورقه التي اعطاها له يامن وينظر اليها والى خطوطها ثم يواصل سيره مجددا وكلما يحل به التعب ينال القليل من الراحه فيوقف حصانه ويرتجل ويشرب القليل من الماء ثم يكمل طريقه نحو تلك المنطقه بدات الشمس في المغيب وحل الليل حتى وصل خالد الى اطراف المنطقه الشماليه فارتجل وصار على قدميه وحصانه يسير بجواره واندهش حين راى بيوت تلك المنطقه وتنوعها ما بين ما هو فخم للغايه وما هو متواضع ويبدو عليه الفقر واكمل مسيره بين شوارع تلك المنطقه وزادت دهشته من الصمت الذي يسودها حتى زالت تلك الدهش سريعا حين توغل في شوارعها فوجد الكثير من الناس يلهون ويمرحون ويتراقصون مع أنغام الموسيقى التي غطى الضواحي تلك المنطقة وتذكر كلمات يامن عن فتياتها حين رأى زي هن الذي يختلف عن زي باقي فتيات المناطق الأخرى فقد كان أكثر عراء وإغراءا ووصل سيره حتى وجد مكانا يجتمع به الكثير من الناس فاقترب منهم فوجد نزالا بين اثنين من الاقوياء وسمع احد الاشخاص بجواره يقول لاخر لقد رهنت ب15 وحده على هذا الرجل واشار الى احدهما فاندهش خالد واكمل سيره حتى بدا يسال احد الفتيان عن الرجل الذي يبحث عنه فلم يجبه وسال غيره فلم يجبه هو الاخر وسال كثيرين من الناس فلم يجبه احد والا يسير بين هؤلاء الناس الذين تنبعث من افواههم رائحه نتنه ويا ترنحون فادرك انها رائحه خمر وبين ضحكات فتيات الليل المدلله التي تملا كافه الاركان حتى جلس بجانب الطريق وبجواره حصانه ففوجئ بشخص ضخم ياتيه ويطلب منه 10 وحدات من الذكاء مقابل ان يحميه هو وحصانه والا سياخذ ذلك الحصان منه فصمت خالد قليلا ثم وافق وهدفه ساعطيك ما تريد وحدتين اضافيتين مقابل ان اترك الحصان عندك حتى اعود لاخذه غدا فوافق الرجل واعطاه خالد الحصان كي يكون اكثر حريه وواصل جلوسه ومراقبته لاهل تلك المنطقه من بعيد حتى مر الليل دون ان يغفو له جفن في صباح اليوم التالي ظل خالد منتظرا ان يرى احدا يسالها فلم يجد ما اراده وكان المدينه اصبحت مدينه الموت الشوارع خاليه يسودها صمت رهيب فنهض وبدا يتحرك ويتجول بشوارعها هل له يجد احدا ولكن دون جدوى فاكمل مسيره حتى جلس بمكان اخر واخرج اقلامه اوراقه وبدا يكتب وهو يتحدث بصوت مسموع المنطقه الشماليه ارض كسالزيكولا ثم كتب تحتها إنها المنطقة الرابعة التي أزورها في زيكولا بعد يومي الأول هنا تأكدت أنهم يختلفون عن باقي أهل زيكولا هم لا يعملون كما أخبرني يامن وحياتهم بالمساء كما رأيت بالأمس الكثير منهم ورث فله يعملون ويمرحون ويشربون ويتراهنون أما الفقراء منهم الفتى يجد ثروته في قوته فيستخدمها لتحقيق ثروته من الذكاء والفتى تجد ثروتها في أنوثتها وجمالها فتستخدم ما تملكه في تحقيق ثروة دون أن ثم صمت مفكرا متوقفا قليلا عن الكتابه ثم اكمل مجددا ارى ان الكثيرين من تلك المنطقه سيكونون ضحايا الذبح قريبا فالقوي سيضعف ذات يوم والجمال سيذهب مع الوقت ثم ضحك وتوقف عن الكتابه مجددا وحدث نفسه بقيت فيلسوفيا خالد زيقولا غيرت فيه الكثير ثم أنهى كتاباته بأن كتب مجددا إنها أضعف مناطق زيكولا ثم وضع أقلامه وأوراقه مرة أخرى بين أغراضه وبدأ يتحرك بين شوارع تلك المنطقة من جديد ودق به صدره حين وجد نفسه وحيدا بتلك الشوارع وعلم أنه لا بد وأن ينتظر حتى المساء غربت الشمس وبدأ الظلام يملأ السماء وأشعلت النيران لتضيء المدينة وبدأ الناس يخرجون إلى الشوارع بدات الموسيقى من جديد وخرجت الفتيات الى الخارج كل فتاه تحاول ان تجذب رجلا اليها حتى امتلأت الشوارع بالاشخاص في تلك المنطقه التي تواجد بها خالد فبدا يسال هذا وذاك عن ذلك الرجل الطويل العريض صاحب الكتاب واقترب ليسال كبار السن ربما يعرفوه هنا كان هنا منذ 20 عاما ولكن لا فائده وبدا الياس يدق قلبه وكانه لن يجد هذا الرجل ابدا وصار والحزن على وجهه حتى سمع صوت من خلفه يناديه أنت فلتفت خالد اللي يجد فتاة يشعر أنه قد رأاها من قبل حتى تذكر أنها الفتاة التي قابلها يوم زيكولة وطلبت منه أن يرفقها ورفض ولكنها اليوم أكثر عراء فاندهش حين وجدها أنت <تصفيق> نعم أتذكرني نعم حسنا عليك أن تأتي معي أجي معك فين؟ فجذبته من يده ثم دخلا إلى مكان مجاور بضاءته خافتة وبه الكثير من الناس كل رجل يجلس مع فتاة فبدأ الشك يتسرب إلى قلب خالد حتى سألها تعوز مني؟ أنا؟ ثم صمتت وأكملت إنك الرجل الوحيد الذي رفض أن يستحبني من قبل ولهذا أجدد عرضي لك ثم أكملت انني هنا افعل ما يحلو للرجال مقابل الكثير من الوحدات ولكنني لا اريد منك شيئا سااصطحبك الليله دون مقابل فنهض خالد غاضبا انا مش موافق انا مش زي اللي بيقول لك هنا ثم تحرك ليغادر فجذبته ليجلس وسالته هل تعجبك فتات اخرى فرد خالد منفعلا لا ثم سالها انت عايشه حياتك كده ازاي فضحكت الفتاه ساخره حياتي ما بها ازاي تبيعي نفسك لاي حد ضحكت الفتاه مجددا ثم تناولت كوبا به خمر وكيف اعيش في زيكولا ايها الوسيم كيف احصل على الذكاء الثروه من الذكاء اعمالي زي بقيه بنات زيكولا اللي بيعملوا بشرف في المناطق الاخرى انت ما فكرتيش لما جمالك يروح هتقدرى تحصلي على ذكائك ازاي؟ ضحكت الفتاه وقد بدا تاثير الخمر عليها وقد ثقل لسانها وقتها ساكون حققت مخزونا كبيرا من الثروه اما بنادزي كولا فيعملنا ثم تبعت وانا ايضا اعمل وكيلنا يحصل على اجره هيا ينتهز الفرصه قبل ان يضيع جمالي ان الكثيرين في الخارج يتمنون ان يجلسوا مكانك ايها الوسيم فظهر الغضب على خالد وكأنه فقد أمله في حديثه معها وصح غاضبا بها مثل كيعار على زيكولة ثم نهب وتحرك بعض خطوات مبتعدا عنها فصرخت غاضبا عار إنني أفضل حالا من آخر أعرفه قتل أباه كي يارثه ثم هدأ صوتها ووضعت رأسها على المنطضة التي أمامها من تأثير الخمر وقال ثم همست بصوت سمعه خالد وفي النهايه لم يرت سوى كتاب اللعين احتفظ به ابوها اكثر من 20 عاما ثم اغمضت عينيها الجزء الثاني عشر توقفت قدما خالد عن الحركه واتسعت حدقتا عيني وزاد ضربات قلبه حين سمع كلماتها وعاد اليها مسرعا وسالها في لهفه انت قلتي ايه فوجدها قد وضعت راسها على الطاوله وغابت عن الوعي فسالها مجددا وصحا بها ولكنها لم تجبه فحاول ان يجعلها تفتح عينيها وان تكرر ما قالته مره اخرى ويضرب بيده على الطاوله حتى تفيق ولكن دون جدوى حتى امسك براسها واعادها الى الخلف ثم جلس امامها ففتحت عينيها ببطء ونظرت اليه في ذهول فسالها انت قلتي ايه في اخر كلامك فابتسمت ونظرت اليه كثيرا ثم سالته من انت ايها الوسيم فنهض خالد وسال نادلا اين يجد غرفه خاليه فاشار النادل الى باب احدى الغرف فاسرع خالد وحمل الفتاه على كتفه والتي ضحكت برعونه حين قام بحملها وصار بها تجاه تلك الغرفة وسط نظرات الفتيات الأخرى التي دهامسن حين وجدنه يحملها وكأن الغيرة أصابت هنا حتى وصل خالد إلى باب الغرفة فدفعه بقدمه ثم دلف إلى الداخل والفتاة ما زالت تضحك حتى طرحها على أرضية الغرفة وأكمل سيره للداخل حتى وجد إناء كبير به ماء فحمله عاد به اليها وسكبه بالكامل فوق راسها حتى صرخت من بروده الماء ثم سالها افتكرتي انا مين فنظرت اليه دون ان تجيب فاسرع مجددا وحمل انائا اخر وسكبه فوق راسها فصرخت تذكرتك ارجوك لا حاجه لمزيد من الماء فسالها خالد على الفور مين اللي قتل ابوه علشان يرث وفي الاخر ورث كتاب صمتت الفتاه وكانها تتذكر ثم سالت هل حدثتك عن ذلك؟ رد خالد متلهفا ايوه حسنا ماذا تريد؟ انا عاوز اوصله باي طريقه لازم اوصله لازم الاقي الكتاب وصاحبه انت تعرفي؟ فانهضت الفتاه ثم تحركت بعض الخطوات بملابسها المبلله وشعرها المبلل ثم جلست على احد الكراسي ونظرت الى خالد نعم اعرف وقد ادلك عليه الان ان اعطيتني 20 وحده من ذكائك فاسرع خالد اتجاهها وانا موافق فضحكت الفتاه حسنا سااصطحبك الى هناك ولكن انتظر حتى ابدل ملابسي اتجه خالد مع الفتاه والتي بدلت ملابسها الى احد الشوارع البعيده وقد اخبرته بان بيت صاحب الكتاب في نهايه هذا الشارع وخالد يسير وعقله لا يتوقف عن التفكير ويفكر بما قالته الفتاه بأن هذا الشاب قتل اباه كي يرثه وأخشى أن يكون ما يفكر به حقيقة تصدمه بعد الحادث حتى وصل الى بيت متواضع فساله خالد هو جوا فردت الفته نعم فانتعش خالد ثم سالها مجددا ليه هو مش بره زي باقي اهل المنطقه الشماليه انه هكذا بعد ان قتل اباه وفوجئ بعدم امتلاكه لشيء اصابه الياس فهو يجلس في بيته كثيرا وتزداد حالته سوءا وكانه ينتظر ان يذبح في يوم زيكولا ثم طرقت الباب وبعد لحظات قام شاب في العشرين من عمره بفتحه فاشارت اليه الفتاه ها هو صاحب الكتاب اما انا فعلي ان اعود الى عملي ثم نظرت الى خالد بطرف عينيها واكملت هنالك من ينتظرونني فنظر اليها خالد مبتسما شكرا على اي حال غدرت الفتاه ونظر خالد الى ذلك الشاب الذي يقف امامه وظل يتامله حتى ساله الشاب من انت فزاد الدهشه خالد حين وجد ان صوت هذا الشاب يشبه صوته فساله الشاب مجددا وقد ظهر الغضب على وجهه من انت فرد خالد انا اطلب منك مساعده مساعده ايوه انا عرفت انك كريست عن والدك كتاب احتفظ به لمده 20 سنه نعم هل تأذن لي بالدخول لنتحدث قليلا ثم تابع حين شعر برفض الشاب وسأعطيك 5 وحدات ذكاء مقابل ذلك الحديث فابتسم الشاب حسنا تفضل ولكن لا تضيع وقتي عليك ان ترحل سريعا انني لا احب الغرباء دخل خالد مع ذلك الشاب الى الداخل ولاحظ مدى الفقر الذي يعيش فيه هذا الشاب وتلك الحياه البائسه والتي ظهرت على ملابسه وعلى ارضيه البيت فهو زجاجات الخمر الفارغه وظل يترقب الشاب ويتامله حين ساله انت قتلت والدك فعلا فرد الشاب غاضبا وما دخلك ارجوك رد عليا اجبني فنهض الشاب وتحرك خطوات مبتعده عن خالد وحمل زجاجه من الخمر في يده ثم نظر الى خالد نعم قتلته انه لم يجلب لي سوى الفقر اعتقد ان امي ماتت قديما بسبب جنونه امك ماتت فاجابه الشاب منذ زمان قديم انني لا اتذكرها حتى ليتها عاشت ومات هو ليهتكره كل الكره ده فرد الشاب بعدما شرب القليل من الخمر انني اكرهه لانه كان مجنونا هل يعقل ان ينفق احد مخزونه من الذكاء مقابل كتاب اللعين ثم ينفق ما تبقى له من ذكاء في التفكير في هذا الكتاب يكفيه حظا انه وجد من هو افقر منه بذكوله والا ذبح قبل ان اقتله بسنوات فصمت خالد قليلا ثم نظر الى الشاب مجددا وساله ما اسمك رد الفتى اسمي هلال انه من سماني بهذا الاسم فساله خالد على الفور اسم والدك ايه فاجابهه هلال ساخطا كان يدعى حسني فدق قلب خالد بقوه واحمر وجهه وكأن الحقيقه التي كان ينتظرها قد لفحته ونطق حسني عبد القوي فندح الشاب نعم هل تعرفه فصطدمت خالد وتساقطت بعض دموعه وانحنى بظهره الى الامام ووضع راسه بين يديه واكمل بصوت هادئ كان ابوك غريبا عن هنا وجاء الى زيكولا من 27 سنه هو وامك وكان يحدثك عن مصر وعن سرباب فوريق فزادت دهشه هلال وانظر الى خالد والذي اكمل لكنه ما قدرش يحميك من طبع زيكولا واصبح حمك زيهم الثروه ثم نهض واقترب منه وخطف زجاجه الخمر من يده ووضعها بعيدا ثم ساله لاحظت الشبه القليل بيني وبينك هل لاحظت ان صوتي يشبه صوتك انت هلال حسني وانا اسمي خالد حسني ثم عاد خطوات الى الخلف واخذ نفسا عميقا واخرجه ببطء ثم اكمل بعدما نظر الي انا اخوك وانت قتلته والدنا لانك ابن زيكولا فصاح هلال بخالد جد انك مجنون انت الاخر ثم دفعه هيا اخرج من هنا فصاح خالد غاضبا وما زالت الدموع على وجهه انا فعلا اخوك فدفعه هلال مجددا اخرج ايها المجنون هل انا بحاجه الى مزيد من الجنون كي تاتيني انت الاخر فنظر اليه خالد وكانه يراه وهو يقتل اباه ثم مسح دموعه بيده ثم ساله اين الكتاب فجابه خالد غاضبا وماذا تريد من الكتاب فرد خالد انا بحاجه للكتاب لاني عاوز ارجع بلدي وممكن تيجي معايا فضحك هلال ساخرا ارى انك تشبه ابي في جنونه انتظر ثم نظر اليه وعقد حاجبيه وسار بعض الخطوات الى احدى الغرف ثم عاد مجددا الى خالد ومعه كتاب قديم اوراقه سميكه وقديمه فاسرع اليه خالد وخطفه منه حين لمح عنوانه سرداب فوريك وبدا يقلب صفحاته المصفرره في لهفه وقلبه يدق بقوه حتى وصل الى صفحه في منتصف الكتاب مكتوب بها بخط يدوي كبير الطريق الى سرداب فوريك وعاد يقرا ما بها حتى اختطفه هلال منه وضحك ساخرا هل تريد هذا الكتاب رد خالد في لهفه ايوه فضحك هلال وحدث نفسه لقد اصبح للكتاب فائده ثم نظر الى خالد حسنا عليك ان تشتريه صمت خالد قليلا ثم ساله وكم تريد ابتسم هلال وتحرك خطوات جاءه وذهابا حتى تحدث ارى انك في حاجه ضروريه الى الكتاب فنطق خالد نعم فاكمل هلال حسنا إن كنت تريده فعليك أن تعطيني ربع مائة وحدة من ذكاء فصحى خالد على الفور ربع مائة وحدة فرد هلال في هدوء وتناول زجاجته مرة أخرى نعم أيها الغني ربع مائة وحدة صدقني أنا أخوك ليتني أتأكد أنك أخي أيها المجنون أقسم لك أنني لو تأكدت من ذلك لقتلتك كي أعرفك فصمت خالد وقد زاد ضيقه ثم سأله هل ترك أبوك شيئا آخر؟ إنه لم أترك سوى هذا الكتاب هل ما زلت تريد شراءه؟ ثم ضحك ساخرا وأكمل هيا إنها ربعمائة وحدة فقط فصمت خالد مرة أخرى وكأنه يفكر وطال صمته حتى نظر إلى هلال الديني مهل شهرين وهرجع اشتري مقابل ربعمائة وحدة ألا تمتلكهم الآن؟ أمتلكهم ولكن أحافظ على مخزوني من الذكاء وأدر أوفر من عملي ثمن الكتاب وهارجع لك بعد شهرين من اليوم ارجوك حافظ على الكتاب فجلس هلال وعاد بظهره للخلف حسنا سانتظرك حتى تعود ولكن ان تاخرت يوما واحدا عن الشهرين سامزق عن كل يوم تتاخره 10 ورقات حتى لا وصل بالامر انه مزقه بالكامل انه لا يهمني بشيء حتى لا تضيع وقتك عد الى حيث جئت فأومأ خالد براسه ثم تركه وغادر واخرج زفيرا طويلا وحدث نفسه انه اخي وقاتل ابي غدر خالد بيت هلال صاحب الكتاب يسير بين الناس وبين موسيقىهم وصراخاتهم التي لا تتوقف وعقله يشتعل بالتفكير تتضارب براسه الكثير من الافكار ويتخبط قلبه ما بين شعور واخر يسال نفسه هل يسعد لانه وجد كتابه ام يحزن حين علم بقتل ابيه وموت امه حتى لو لم يرهما من قبل وهذا الشاب المتهور الذي قد يكون أخاه ومدى جشعه والمقابل الكبير الذي طلبه كي يعطيه كتابه وكيف سيوفر أربعمائة وحدة في شهرين وإن عاد ليأخذ كتابه هل سيأخذه ويترك أخاه أم يأخذه معه حتى أنسك برأسه وكأنه لم يعد يستطيع التفكير وحدث نفسه بصوت هامس هدف دلوقتي إني أخذ الكتاب ثم صار إلى المكان الذي جلس به سعيدا هنا اتى الى المنطقه الشماليه فوجد من اعطاه حصانه فاتجه اليه كي يسترده فلم يعطه الاصوان الا بعدما اعطاه خالد وحدتين اخرىين ثم اخذ خالد حصانه واتجه الى مكانا اخر واثر ان يضل به حتى تشرق الشمس فيعود الى المنطقه الشرقيه حيث اسيل ويامن وعمله معه في صباح اليوم التالي اعد خالد اقرضه وانتطى حصانه ثم بدا يتحرك بين الشوارع الخاليه الى اطراف المنطقه الشماليه حتى وصل الى بدايه طريقه نحو المنطقه الشرقيه فالتف بحصانه نحو تلك المنطقه وكانه يودعها حتى يعود اليها مجددا بعد 60 يوما ثم التفت مجددا اتجاه الطريق وامر حصانه ان ينطلق مر الوقت وخالد في طريقه الى المنطقه الشرقيه لا يغادر تفكيره سوى ذلك الكتاب وماذا سيكون في تلك الصفحه المكتوب بها الطريق الى سرداب فوريق يشعر بان امل خروجه قد ازداد لا يحتاج الا الى تلك الوحدات التي طلبها هلال كي ياخذ كتابه امله حتى وصل الى المنطقه الشرقيه بعد غروب الشمس فاتجه الى البحيره ففوجئ بنار مشتئله في مكانه بجوار الشجره ووجد يامن ينتظره فارتجل واحتضنه حتى ساله يامن على الفور هل وجدت كتابك فابتسم خالد نعم واين هو فكاد يجيبه ولكنه فوجئ بصوت اسيل ياتي من خلفه خشيت ولا تهوت فالتفت اليها خالد فوجدها تمسح دموعها ثم اقتربت منه واحتضنته وابتسمت جئت الى هنا وتمنيت ان اراك فابتسم يامن حين وجد اسيل تحتضن خالد وتنهنح فابتسمت اسيل في خجل ثم جلست بجوار خالد كانها لا تريد ان تفارقه وقد بدا خالد يروي لهما ما حدث له بالمنطقه الشماليه ولكنه لم يتحدث عن فتاه الليل وما حدث معها هنا وجد اسيل تساله عن كل شيء حدث هناك وعن فتيات تلك المنطقه فاخبرهما بان احدا اخر قد دل على هذا الشاب هلال حتى انهاء حديثه فسالته اسيل هل هو اخوك حقا كل الدلائل بتقول انه اخي ابو صاحب الكتاب واسمه حسني عبد القوي وحكى له عن مصر ربما يكون شخصا اخر من بلدك مصر وله نفس الاسم ولكنه قد لا يكون اباك لكن الولد شبهي الى حد ما وصوته يشبه صوتي لكن طباعه طباع الدكوله تقصد طباع المنطقه الشماليه وكيف ستوفر 400 وحده من الذكاء في شهرين ان كنت توفر من العمل باليوم بعد غذائك وحمايتك وحده وحده او وحدتين على الاكثر فصمت خالد حتى نطقت اسيل ربما تعمل معي واعطيك اربع وحدات باليوم فابتسم يامن وتحدث ان عملنا يحتاج الى النهار باكمله والى راحه بالليل كي يعود الينا نشاطنا الذي نواصل به عملنا فصمتت اسيل وظل خالد صامتا حتى نطق انا اقدر اكل كل يوم خبز حسنا اصبح لديك اربع وحدات باليوم تاخذ سبع وحدات وتدفع وحدتين للحمايه ووحده للخبز هكذا لن تكمل ال400 وحده بعد 60 يوما فصمت خالد مره اخرى ثم اكمل انا ممكن اوفر 6 وحدات في اليوم في نهايه الشهرين هيكونوا 360 وحده وقتها اضيف 40 وحده بس من مخزوني واقدر اشتري الكتاب فقاطعته اسيل محذره مخزونك من الذكاء يا خالد ارى انك بدات تستنزف منه الكثير فنظر اليها خالد مبتسما واكمل اكيد هعمل بعد شهرين لحد ما يجي يوم زيكولا واقدر اعوض كل مخزوني فضحك يامن والذي صمت حتى انتهى خالد واسيل من حديثهما ثم حدث خالد انك قوي في الحساب يا صديقي ولكن كيف ستوفر 6 ست وحدات باليوم ايها الذكي فابتسم خالد ثم نظر اليه وساله اين امال زيكولا الان فاجابه الكثير منهم ياكلون او يمرحون امام بيوتهم نظر هذا خالد ثم نظر الى اسيل وطلب منها ان تعود الى بيتها فرفضت ونظرت اليه متعجبه ماذا ستفعل ساتي معك فابتسم خالد ثم سار ومعه يامن واسيل واللذان لا يعرفان نيته واتجهوا الى شوارع المدينه حتى دخلوا احد المطاعم والتي تقدم الخبز والدجاج وقد وجد بها خالد الكثير من العمال ممن يعملون معه في تقطيع الصخور ثم اتجه الى صاحب المطعم واساله كم سعر الدجاجة هنا؟ فرد الرجل: الدجاج مقابل 5 وحدات. فسأله خالد مجددا: وكما عامل يأكل من دجاجك؟ ضحك الرجل ساخرا ثم اشار الى من يأكلون: انظر اليهم انهم لا يأكلون سوى الخبز. ربما أبيع دجاجة حين يأتيني غني مثلك الى هنا. فابتسم خالد ثم صمت واكمل حديثه: ما رايك ان تبيع كل يومين كل ما تمتلكه من دجاج؟ فنظر الرجل ويامن وأسيل إلى خالد في دهشة وكأنهم لا يفهمون ما يقصده حتى أكمل وسأل الرجل هل تريد ذلك؟ فأجاب الرجل ضاحكا بالطبع حسنا أريدك أن تجعل سعر وجبة الدجاج أربع وحدات وليس خمس فظهر الغضب على وجه الرجل وسأل خالد هل تمزح؟ فأجاب خالد وما زالت ابتسامته على وجهه لا اجعل السعر أربع وحدات وليس خمس وسأضمن لك مكسبا لم تحلم به يوما فصمت الرجل وكانه يفكر وما زال صمته على وجه يامن واسيل حتى رد الرجل حسنا ساجعله 4 وحدات ولكن ماذا ستفعل ثم نظرت اسيل الى خالد خالد لا افهم شيئا حتى الان انتظري ثم اتجه الى صاله المطعم حيث ياكل العمال ووقف بمنتصفها ثم سالهم بصوت عال من ياكل خبزا فابتسم الجميع ورفعوا ايديهم بالخبز فصمت ثم سالهم ومن يريد ان ياكل دجاجا كل يومين فاندهش من ياكلون وواصلوا اكلهم ولم يعيروا حديثه اهتماما بعدما ظنوا انه يمزح حتى اكمل دون ان يدفع شيئا مما يدخره كل يوم فساله احد ممن ياكلون هل جننت ايها الغريب فاجابه خالد لم اجن ولكنني اريدكم ان تفعلوا مثلي ساكل دجاجا كل يومين انا اكسر الصخور وامتلك من القوه ما يكفيني لاتغلب على مخاوفي انني ادفع وحدتين للحمايه كل يوم لمجموعه من الكسالى وتاكل من تعبي انني لن اعطي احدا من تعبي عشره وحده في اليوم حتى لو قتلوني افضل ان اذبح يوم ازيكولا ولا اعطي احدا شيئا مقابل خوفى فتوقف من يسمعونه عن مضغ الطعام واسيل تترقب رد فعلهم وتنظر الى خالد في اعجاب حتى همس اليها يامن انه بارع في استخدام لهجتنا لقد ترك لهجته كي يحدثهم فأشارت عسيل إليه أن يصمت كي تستمع إلى خالد حتى تحرك خالد بعض الخطوات بين طاولات الطعام وأكمل انني وحدي لن استطيع ايقافهم ولكننا معا نستطيع ذلك سنجعلهم يعملون مثلنا والا يذبحون يوم زيكولا لن ياكلونا حقنا بعد اليوم ثم وقف بجوار طاولة يجلس حولها ثلاث اشخاص فنظر اليهم واكمل لا اعلم كيف يخيفونكم وعددهم ضئيل للغايه اعلم انهم اشرار وانكم طيبون ومتسامحون ولكن ان اجتمعتم فسيكتب عنكم التاريخ ذات يوم انكم اجتمعتم كي تزيلوا الظلم عنكم ثم صار خطوات اخرى وهدا صوته في عالمي هنالك من يشبهونكم وما زالوا ينتظرون يوما ليجتمعوا وما زال التاريخ يسجل ذلهم ثم على صوته مجددا اليوم يطلبون منكم وحدتين غدا سيطلبون ثلاثه بعدها سيطلبون اربعه خمسه من يدري ربما يجعلونكم تعملون لديهم بعدما تحرك الى احد اركان صاله الطعام ثم التفت اليهم اعلم انكم تتعاملون بوحدات الذكاء وان الذكاء عملتكم ولكن حان الوقت لتستخدموه مره واحده بحياتكم استخدموه كي تفخروا بانفسكم فصح يامن انا لن ادفع كي يحمي احد استطيع ان احمي نفسي وصاحت اسيل وانا كذلك من يريد ان ياخذ مني شيئا فليقتلني اولا فصاح فتا اخر وانا لن ادفع وتبعه رجل غيره وانا افضل ان اكل الدجاج كل يومين لن ادفع وصاح عجوز يجلس بعيدا وانا لن ادفع لقد دفعت الكثير لن ادفع حتى اموت ونهض فتى قوي ورفع فاسه وانا ساكسر عظامهم أنها ليست أقوى من الصخور التي أكسرها صح الجميع نحن لن ندفع لن ندفع لن نأكل خبزا مجددا سنأكل ما يحل لنا ابتسم خالد وحمر وجهه ثم اتجه إلى يامن واحتضنه ثم احتضنته أسيلة على الفور وأغمضت عينيها وحدثت نفسها كم أحبك يا خالد ثم فتحتهما وهمست في أذنه سيكتب هذا اليوم في تاريخ زيكولا فهمس اليها خالد مبتسما اني انظر الى وجهك فاجد الامل يا اسيل فابتسمت اسيل واحمر وجهها خجلا ثم نظر خالد الى يامن هيا يا يامن عليك ان تعيد الحصان الى صاحبه وان تستريح كي تنام لغدا مهما ثم نظر الى العمال الذين يترقصون فرحا وتابع مبتسما سابدا من الغد توفير ثمان كتب وهكذا استطاع خالد ان يحرك عقول عمال زيكولا وان يقنعهم بان لا يدفعوا تلك الوحدات مقابل حمايتهم مجددا حتى صاروا فرحين بانهم لم يدفعوا وترقصوا فرحا بذلك وزادت سعاده اسيل ويامن بما فعله خالد وفي اليوم التالي اتجه خالد مبكرا الى عمله فوجد 10 ممن ياخذون وحدات الحمايه يقفون بطريقه كعادتهم واقتربوا منه كي ياخذوا منه ما يريدون فابتسم خالد وواصل سيره حتى اوقفه احدهم بعنف وصاحبه هيا ادفع وحدتيك فابتسم خالد مجددا وواصل سيره فاوقفه الرجل مرة اخرى وطلبه بالوحدتين من جديد فرد خالد في برود انا لن ادفع فظهر الغضب على وجوههم ثم ضحك احدهم ساخرا لم تدفع فاجاب خالد نعم نعم فقال الرجل غاضبا اتعلم ماذا سيحدث لك فرد خالد مبتسما لا فزاد الغضب على وجوههم جميعا وهم ان يضربوه حتى فوجئوا بخالد يشير اتجاه غبار كثيف بالجو وضحك انظروا فنظروا الى الغبار بالاعلى ثم نظروا الى اسفله فوجدوا المئات من العمال وبأيديهم فؤوسهم وآلاتهم اليدوية يقودهم يامن ويقتربون عدواً تجاههم حتى اكمل خالد عليكم ان تهربوا الا ستدفعون الكثير اليوم فصرخ زعيمهم الى احدهم اذهب لتجلب الاخرين ولم يكمل حديثه حتى اقترب العمال و القى احدهم بفاسه الى خالد فابتسم ولوح بفاسه ثم تحدث بصوت عال الى العمال إنهم لا يصدقون أننا لن ندفع لهم من اليوم ثم أكمل بعدما لمح فأسه علينا أن نثبت لهم ذلك ثم ضرب بفأسه أحدهم وما إن فعل ذلك حتى صاح العمال ثم انهالوا على بقيتهم بالضرب وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك اليوم حتى من ذهب ليجرب بقيتهم توارب عيدا ثم هرب مع الآخرين حين وجد زملائهم يضربون كمن وقع عليهم جيدا جبل من الفؤوس والراسي حتى هدأ العمال مرة اخرى وسالت الدماء على وجوه اخذيت وحدات فضحك خالد وسالهم اما زلتم تريدون الوحدات فلم ينطقوا فنظر خالد الى بعض العمال انهم ما زالوا يريدون فواصلوا ضربهم مجددا حتى صرخوا اننا لا نريد شيئا اننا لا نريد فصاح يا من غضبا حسنا عليكم أن تتركوا تلك المنطقة إن لم تعملوا إن رأيناكم هنا مجددا فلن نكتفي بما حدث اليوم فصرخ أحدهم حسنا حسنا ثم نعضوا مسرئين يهربون بعيدا فصاح العمال فرحين وبدأوا يتراقصون ويغنون سنأكل الدجاج سنأكل الدجاج نحن أقوياء ثم احتضن يامن خالد وهمس إليه ربما يأتونا بوقيتهم غدا فضحك خالد ما اعتقدش هم خلاص عرفوا ان انتوا اتحدتوا والمره الجايه ممكن تقتلوهم شفت اليوم الوحيد اللي استخدمتوا فيه الذكاء ثم حمل فأسه وجذب يامن من يده هيا يا صديقي لدينا الكثير من العمل فضحك يامن اصبحت تتحدث مثلنا فضحك خالد وقد استعاد لهجته مره اخرى خلاص انا بقيت من ابناء زيكولا ثم عاد الى لهجه زيكولا هيا سننافس كاليوما في العمل وساعمل وضاف ما تعمل فضحك يامن ارى انك تحلم فرد خالد ضاحكا احلم ستر ثم اسرع خالد الى مكان العمل جريا فتبعه يامن مسرعا بدا خالد يعمل بقوه لا يشغل تفكيره سوى ان يوفر ثمن كتابه يمر اليوم تلو الاخر يعلم ان عمله شاق للغايه ولكنه يدرك انه العمل الاكثر ربحا في زيكولا يحاول ان يحفز نفسه بان ينافس يامن كل يوم في تكسير الصخور ويضحك كثيرا حين يجد فتاه او اخرى تنظر الى جسده القوي اللامع تحت اشعه الشمس فيكمل عمله ويترك يامن ليداعب تلك الفتيات حتى ينتهي من عمله فيذهب الى المطعم كي يتناول غذائه ويبتسم حين يجد الكثير من العمال ياكلون دجاج بينما اصبح هو الوحيد الذي ياكل الخبز ثم يعود الى البحيره فيلقي بجسده في مائه ثم استلقي على شاطئها ويخرج اوراقه واقلامه ليسجل ما حصل عليه من احداث وما يتبقى له من ايام حتى تاتي اسيد فتجلس بجواره لبعض الوقت ثم تعود الى بيتها بينما يظل هو ساهرا حتى يغلبه النواس فينام حتى صباح اليوم الذي يليه حتى جاء يوم وانتهى خالد من عمله ففوجئ بفتاة تقترب من بعيد حتى دق قلبه سريعا حين وجدها تشبه منى تلك الفتاه التي احبها لسنوات طويله قبل ان ياتي الى زيكولا حتى مرت الفتاه بجانبه فوجدها تختلف عنها قليلا واندهشت حين وجدته ينظر اليها في ذهول حتى يامن اصابته الدهشه والاخر فساله مداعبا له هل تعجبك ان كنت تريد ان تتزوجها اخبرني فقط فضحك خالد لا شكرا بعدها غادر خالد ولم يتجه الى المطعم تلك الليله كعادته بل ذهب الى شاطئ البحيره وعقله منشغل بتلك الفتاه التي تشبه منى وكانه تذكر سنوات مضت وحدث نفسه منى ثم اكمل يا ترى اتجوزت الدكتور ولا لا ثم جلس على شاطئ البحيره امام نار اوقدها واخرج ورقه من اغراضه نصفها العلوي مليء بكتاباته فبدا يكتب بنصفها السفلي لم تعد سوى ايام قليله على اتمام الشهرين واذهب كي اخذ كتابي ولكنني قد قابلت اليوم فتاه تشبه منى التي احببتها 6 سنوات وكانت امنيه حياتي ان اتزوجها ذات يوم لولا اباها المجنون ثم صمتا مفكرا قليلا حتى اتمم كتاباته لا اعلم ما سر ان اجد تلك الفتاه اليوم هل لاتذكر منى بعدما لم افكر بها منذ دخولي زيكولا حين انشغل عقلي بالبحث عن كتابي لا اعلم ثم توقف مجددا ونظر بعيدا الى البحيره واخذ نفسا عميقا واخرجه ببطء ثم نظر الى الورقه التي امتلأت بالكتابه عدا الجزء الصغير باسفلها فكتب به ما اعلمه جيدا انني لم احب غير منى طوال عمري حتى انتهت الورقه التي يكتب بها فاخرج ورقه اخرى ثم نظر الى الورقه السابقه حيث انتهى ثم اكمل لم احب غيرها طوال عمري قبل ان اتي الى زيكولا حتى وجدت اسيل الذي يزداد شعوري كل يوم بحبها لي اما انا فاشعر تجاهها حتى شعر باقلام تقترب من خلفه فوجد اسيل تقترب فضحك ثم اخفى اوراقه بين اغراضه حتى اقتربت منه وسالت ماذا تفعل فضحك خالد ولا حاجه فصمتت ثم اكملت كنت اتوقع ان اجدك تتناول طعامك بالمطعم وذهبت الى هناك فلم اجدك يبدو انك توفر طعامك فابتسم خالد لا انا مش بخيل لدرجاتي انا فضلت اني اجي لبحيره فابتسمت اسيل ان البخل ليس عيبا هنا في زيكولا كما تعلم لقد بدا اهالي زيكولا يدخرون ثرواتهم بالفعل بعدما شعروا باقتراب يوم زيكولا ان كان موجود الحاكم ذكرا ربما يكون بعد ثلاثه اشهر او اكثر بايام قليله من يدري ثم أكملت مبتسمة لو لا تلك الوحدات التي يوفرها الكثيرون من أخذي وحدات الحماية لما أكلوا دجاجا حتى انتهاء ذلك اليوم ثم ضحكت وأكملت أتوقع أن يكون فقير هذا العام لديه أكثر من مئتي وحدة فضحك خالد وأنا نفت سيب زيكولة أبل ما شوف الفئير بيدبح ثم سأرها وانت مش عاوزة تسيب زيكولة؟ فضحكت أسيل إن تركي لزيكولة قد يكون اصعب قرار في حياتي لا اعتقد انني ساتخذ هذا القرار الا عندما يكون لدي مبرر قوي للغايه ثم نهضت هيا عليك ان تنام اما انا فساعود الى بيتي لدي ايضا الكثير من العمل باكرا ابتسم خالد وكانه يقلدها مبرر قوي للغايه فضحكت اسيل للغايه غدرت أسيل ومر الليل وأتى ما بعده من نهار وخالد يواصل عمله ويتمنى أن تمر الأيام المتبقية سريعاً وتتوالى الأيام يوماً بعد يوم وخالد يوفر ما يستطيع توفيره من وحدات ولا يترك يوماً دون أن يعمل لا ينفق من أجره شيئاً سوى وحدة واحدة حين يأكل الخبز حتى أنه كان يوفرها بعض الأيام وقد يمر يومان دون أن يضع لقمة بحلقه حتى جاء اليوم الاخير من الشهرين فقد كان بعمله مع يامن والذي تحدثه مبتسما كم جمعت من ال400 وحده لقد انتهت المهله اليوم فحمد خالد ربه ثم تحدث اخيرا انا كنت مستني اليوم ده بفارغ الصبر فساله يامن كم جمعت من ال400 وحده فصمت خالد مفكرا وكانه يحسب ما جمعه بدقه اعتقد اني جمعت حوالي 350 وحده وهضف لهم خمسين وحدة من مخزوني فقاطعه يامن تقصد مئة وحدة فرد خالد مندهشا مئة أكمل يامن نعم هل نسيت أنك ستستأجل الحصان مرة أخرى فضرب خالد رأسه بيده وكأن ذلك الحصان لم يكن بحسبانه حتى صمت وأكمل ألا كنت أشتري حصان أو فرلي ثم تابع مش هتفرق خمسين من مية المهم أخذ الكتاب فضحك يامن حسنا سأوقف لك الحصان مجددا وسانتظر حتى تعود انني اريد ان ارى اغلى كتاب بيزكولا اعتقد انها ستكون لحظه تاريخيه لي فضحك خالد واتمنى ان تكون تاريخيه لي انا كمان في صباح اليوم التالي امتطى خالد ذلك الحصان الذي احضره يامن وقد كان نفس الحصان القوي الذي استاجره المره السابقه هنا ذهب الى المنطقه الشماليه وانطلق نحو تلك المنطقه تعلو وجهه ابتسامه امل لم يشعر بها من قبل يأمر حصانه ان يسرع هيا الى الامل الى خروجي من زيكولا يسوق حصانه الطريق بقوه ويتطاير قميصه مع الهواء لتظهر عضلات جسده القويه وذراعه القوي الذي يمسك بلجام حصانه باحكام ينطلق بحصانه ويخشى ان يتاخر عن موعده فيمزق هلال المجنون صفحه واحده من كتابه ويامره بان يزيد من سرعته ويمر الوقت وتتحرك الشمس ويواصل طريقه دون ان يستريح حتى وصل الى اطراف المنطقه الشماليه مع غروب الشمس فاسرع ينطلق في شوارعها والتي كانت خاليه الا من القليل من الاشخاص الذين بداوا في الخروج مع حلول الليل وبعض فتيات الليل التي خرجن الى شوارع تلك المنطقه واكمل طريقه نحو بيت هلال اخيه صاحب الكتاب ووصل خالد الى بيت اخيه فارتجل مسرعا وعقل حصانه بجوار بابه ثم اعطى فتى يجلس امام ذلك البيت وحدتين مقابل ان يحمي حصانه حتى يعود ثم طرق باب البيت ففتح هلال على الفور حتى وجد خالد امامه فضحك المجنون الذي يريد الكتاب فصمت خالد ولم يرد ثم دلف معه الى داخل البيت فوجد الرجلين تبدو عليهما القوه ويظهر الشر باعينهما حتى تحدث خالد لقد جئت في موعدك تماما فرد خالد انني اريد الكتاب الان فابتسم هلال ابتسامه خبيثه <تصفيق> بالطبع يا عزيزي لقد جئت الي من السماء انني كنت اخشى ان اذبح يوم زيكولا اما بعد ذلك الكتاب فلن اعمل عاما على الاقل انني اليوم احترم ابي كثيرا ثم نظر الى خالد يبدو انك على استعداد الان لان تعطيني ال500 وحده مقابل الكتاب صحى خالد في غضب 500 فضحك هلال وكانه مندهش نعم انا نسيت اتفاقنا فصحى خالد مجددا كان اتفاقنا 400 وحده فصمت هلال ثم تحرك خطوات وتحدث الى احد الرجلين انه يقول 400 ثم نظر الى الاخر انني لا اتذكر ذلك ثم نظر الى خالد ربما لم تفهم قصدي وقتها ربما كنت اقصد ان تعطيني 400 وحده ان اخذته قبل شهرين اما بعد تلك المده فلا بد ان ازيد الثمن ولا اعلم سر هذا الغباء في زيكولا فشاط خالد غضبا ولكنه تمالك اعصابه حين نظر الى هذين الرجلين وما يخفيانه من شر ثم تحدث في هدوء لسه بقول انك اخويا فضحك هلال ثم نظر الى الرجلين لقد اخبرتكم انه مجنون ثم نظر الى خالد اعتقد انك تملك الكثير لن تصبح فقيرا ان اعطيتني ال100 وحده الاضافيه فصمت خالد وحدث نفسه كده هتفقد 200 وحده من ذكائك يا خالد ثمن ايجار الحصان وال50 وحده اللي كنت ناوي تضيفهم وكمان 100 وحده ثم زفر زفره قويه وظل يفكر حتى وجد هلال يتحرك الى احدى الغرف ثم عاد وبيده ذلك الكتاب ثم حدث الرجلين مجددا ان الوقت يمر وما زال صديقنا يفكر حسنا سامزق اخر ورقه بالكتاب مهما ان يمزقه حتى امسك خالد بيده ونظر في عينيه بقوه انا موافق هشترى الكتاب ب500 وحده فضحك هلال حسنا وانا اعطيك الكتاب فانتزعه خالد في غضب واحتضنه بين ذراعيه وتحدث وكانه يتحدث الى الكتاب المهم ان الكتاب معي الوحدات اللي فقدتها اقدر اعوضها قبل يوم زيكولا ان شاء الله لسه 3 شهور على يوم زيكولا لو كان المولود ولد لو عملت زي الفتره اللي فاتت اقدر اوفر حوالي 500 وحده واستعيد كل مخزوني واكثر ثم نظر الى هلال والذي بدا يشرب الخمر مع الرجلين اتمنى انك ما تكونش اخويا فعلا ثم اكمل لانك عار فضحك هلال ببرود هيا اخرج من هنا ايها المجنون قبل ان ناخذ منك الكتاب مجددا فرد خالد وقتها اقتلوني اولا ثم اخذ كتابه وخرج واغلق الباب خلفه بعنف ثم امتطى حصانه واسرع به يغادر ذلك المكان وقد تناسى ما دفعه من وحدات اضافيه واصبح همه ان يقرا ما بذلك الكتاب حتى وصل الى مكان لا يوجد به كثير من اهالي تلك المنطقه وجلس بجوار عمود منيرت فوقه نار للاضاءه واخرج كتابه مسرعا وبدا يتصفحه ويقلب صفحاته في لهفه ويقرا بعينيه سطوره مسرعا ينظر الى صفحاته الصفراء وما كتب بها بخط اليد وكانه امل انتظره لسنوات وجد خالد صاحب الكتاب يذكر في بدايته انه قد كتب هذا الكتاب في القرن ال18 وان تلك النسخه هي النسخه الثانيه للكتاب بعدما ضاع نسخته الاولى دون ان تكتمل فتذكر خالد صفحات الكتاب العشره الباليه والتي تحدثت عن سرداب فوبيك وقد قراها قبل ان ياتي الى زيكولا حين اعطاها له صديق جده مجنون السرداب ثم قلب خالد صفحات الكتاب في سرعه فوجد تلك الصفحات العشره فتجاوزها حتى وصل الى تلك الصفحه والتي انتهت بانه اكتشف ما هو اهم من كنوز فوريق فكانت مثل ما توقع خالد بانه سيتحدث عن اكتشافه لارضي زيكولا ثم قلب خالد بعض الصفحات فوجده يتحدث عن اهل زيكولا وعن تعاملهم بوحده الذكاء ويوم زيكولا وذبح الافقر كل عام وما تركه ذلك من طماع على هؤلاء الناس فقلب خالد تلك الصفحات مسرعا وكلما قرأ شيئا يعرفه تجاوزه لا يريد ان يضيع ثانيه واحده حتى وجد صفحه مكتوب بها لقد اثنيت عمري ابحث عن سر تلك الارض ولكنني لم اجده حتى لحظه كتابه كتابي هذا ولكني اعلم تماما انني لست المصري الوحيد الذي اتى الى تلك الارض لقد عثرت صدفة على بعض المخطوطات التي اخبرتني ببعض الحقائق التي وضعتها نصب عيني فانتحش خالد وبدا يقرا في لهفه وما كتبه صاحب الكتاب والذي كتب لقد ذكرت تلك المخطوطات البالية أن الكثيرين قد أتوا إلى تلك الأرض بعد بناء سرداب فوريك بعدما شهد ذلك السرداب ببراعة معمارية لم يكن لها مثيل أعجب به فوريك ذلك الثري كثيرا ووضع به كل ما يملك من كنوز وثروة لم يكن لها مثيل في ذلك العصر حتى طمع الكثيرون بها فاتجهوا إلى ذلك السرداب كي يسرقونها وحينما علم فوريك بذلك أمر حراسه بأن يغلقوا أبوابه وظلوا بداخله سرداب دون ان يجدوا مخرجا حتى مات بعضهم وبعضهم ظل يبحث عن مخرج حتى وجد ذلك المخرج الى تلك الصحراء والتي لم تكن بها سوى تلك المدينه وصورها القوي والذي لم يكن قد اكتمل وقتها فاستقروا بها وظنوا ان تعاملهم بوحده الذكاء ما هو الا عقابا لهم على نزولهم ذلك السداب ومحاولتهم سرقه كنوز فوريك وبعدها كثر عددهم و عاشوا مع سكان زيكولا الاصليين وتكاثر بينهم وتقول المخطوطات انهم لم يتذكروا شيئا عن حياتهم السابقه سوى تقويمهم الذي كتبوه على سور زيكولا منذ ان دخلوا اليها ولغتهم العربيه والتي بداوا يعلمونها سكان زيكولا حتى انهم نسوا دينهم واصبح الكثيرون منهم من الكسالى الذين اتجهوا الى المنطقه الشماليه في ذلك الوقت قبل قرون حيث يكسبون ثرواتهم دون ان يعملوا بجد وصل خالد تصفحه لصفحات الكتاب متعجلا وكانه لا يهمه ما فاته مما ذكره الكتاب يبحث عن هدف واحد لا يريد غيره واخذ يقلب حتى وصل الى تلك الصفحه التي قراها منذ شهرين ومكتوب بمنتصفها الطريق الى سرداب فوريك فاخذ يقراها في لهفه حتى وجد الكاتب يقول انني جئت الى زيكولا مرتين واعلم جيدا الطريق الى ذلك السداب ولكنني اهبطت العيش هنا فلن اغادر حتى اموت ثم قرأ خالد بعض السطور مسرعا حتى وصل الى سطر يقول حين سرت بسرداب فوريق لاول مره وبدا انهياره واسرعت هاربا خوفا من ذلك الانهيار لم يدر بخلدي وقتها انه يدفعني الى طريق يريده السرداب فتذكر خالد نفسه عندما كان بالسرداب وحدث ذلك الانهيار ثم اكمل قراءه ولكنني تذكرت بان هنالك طريقا اخر قد ابعدني عنه النيار السد وادركت انه طريق العوده مجددا بعد ما انهار طريق مجيئي واختفى بالصحراء ابتسم خالد ودق قلبه بقوه وحدث نفسه في طريق للخروج الحمد لله الحمد لله حين اكمل قراءته ووصل الى الصفحات الاخيره اذا جاء احد من بعدي ولم يقرا كتابي سيظن انه لابد ان يخرج من زيكولا كي يعود الى مصر مجددا وهذا الغباء ذاته من ياتي الى تلك الارض ويريد ان يعود الى دياره وان يصل الى سرداب فوريق مجددا لا بد ان يدخل زيكولا ويكون كالشمس وينحت في الصخر فيجد باب السرداب الاخر امام الراس مباشره حين انتهت الصفحه وما انتهت صفحات الكتاب اعاد خالد القراءه مره اخرى بعدما لم يفهم شيئا من يريد ان يصل الى سرداب فوريق لا بد ان يدخل زيكولا ويكون كالشمس وينحت في الصخر سيجد باب السرداب امام الراس مباشره ثم سال نفسه اي شمس واي راس يقصد ايه بالنحت في الصخر اي راس يقلب صفحات الكتاب مجددا ويسال نفسه ويسال الكتاب اي شمس اي راس حتى نهض وتحرك مسرعا ودخل مكانا به الكثير من اهالي المنطقه الشماليه يشربون الخمر ويترقصون فصاحب احدهم واشار الى تلك الصفحات بكتابه هل تفهم ذلك كيف انحتوا في الصخر امام الراس فضحك الرجل هل انت مجنون فسال اخر فلم يجبه فسال غيره فلم يجبه وظل يسال كل من يقابله عما قرأه كالمجنون لم يجبه احد حتى جلس على احدى الطاولات وبدا يقرا تلك السطور الاخيره ويكررها بصوت عال ولكنه لم يفهم منها شيئا حتى وجد امامه كاسا من الخمر فشربه دون ان يدرك انه خمر وشرب منه مجددا وظل يقرا ويفكر دون ان يصل الى شيء وكلما انتهى ذلك الكاس امامه ملئه النادل من جديد حتى ظهر تاثير الخمر عليه فوقف فوق الطاوله التي كان يجلس عليها وامسك زجاجه الخمر بيده والكتاب بيده الاخرى ثم صاح ضاحكا في سخريه الى من يجلسون بذلك الكتاب ضللت احلم ان اجد ذلك الكتاب وابحث في كل مكان بتلك المدينه اللعينه ثم شرب قليلا من الخمر وتابع وحين وجدته ظللت اعمل واعمل واعمل لا اكل ولا انام حتى احصل عليه ثم صمت وضحك مقهقها وقد بدا الناس يسخرون منه حتى اكمل وقد حصلت عليه اليوم مقابل خمسمائة وحدة من ذكائي فنظروا إليه وكأنهم لا يصدقونه فأكمل وقد احمر وجهه من الخمر لا تنداهش لو طلب مني ذلك المعتوه الذي قد يكون أخي أكثر من ذلك لا دفعت ثم شرب كثيرا من الزجاجة وأكمل بعدما ترنح فوق الطاولة وبدأ لسانه يتلعثم بالحديث وفي النهاية علمت لماذا لم يستطع أبي الخروج من هنا ومع ذلك الكتاب فسأله رجل سكير يجلس على طاولة بعيدة لماذا أيها المجنون فأشار خالد إليه ضحكا ثملا حسنا سأخبرك أيها السمين لا بد أن القصة قد عجبتك سأخبرك يبدو أن صاحب هذا الكتاب اللعين خشى أن يذهب أحدكم إلى ذلك السرداء لا اعلم لماذا خشيت ان تذهبوا الى هناك ليتى اهل زيكولا يذهبون الى بلدي فيجعلونهم يعملون ولا يعتمدون على غيرهم مثل زيكولا ثم ضحك عاليا لقد وضع لغزا باخره ثم جلس على الطاوله ووضع راسه بين يديه ثم رفع راسه مجددا وضحك ضحكه يشوبها الم كبير كان يعلم انكم تتعاملون بالذكاء كن يعلم انكم اغبياء ان تستخدموا ذره ذكاء واحده لتفكروا في ذلك اللغز ثم هدا صوته ويبدو انني ساضل مثل ابي طوال عمري ابحث عن ذلك المخرج لانني غبي مثلكم ثم نهض مجددا فوق الطاوله ورفع الكتاب بيده وصاح بصوته السكير والان من يريد ان يشتري هذا الكتاب مقابل 10 وحدات من الذكاء ظل خالد هكذا يهذي لما أصابه من ألم الصدمة فلن يجب أحد فعاد مجددا وصاح بصوته ألا يستحق 10 وحدات لكم لا تعلمون قيمته صدقوني إنه ثمين حسنا خمس وحدات فلم يجب احد مره اخرى تمتم الى نفسه بكلمات غير مفهومه ثم نزل من فوق الطاوله وصار خارجا من ذلك المكان وسط سخريه كل من يقابلونه وتحرشات فتيات الليل يسير مترنحا لا يدري بشيء من حوله وفي يده كتابه يلوح به الى من يقابله ويضحك حتى عاد الى المكان الذي يقف به حصانا لما ان وصل اليه حتى سقط وكانه فقد وعيه في صباح اليوم التالي كان خالد نائما على جانب احد شوارع تلك المنطقه بجوار حصانه حتى فتح عينيه فجاه حين فوجئ بفيض من الماء البارد ينسكب فوق راسه نظر ما نظره امامه حتى وجد تلك الفتاه التي ارشدته الى هلال من قبل فتاه الليل وبيدها اناء ثارغ وقد ضحكت هل است وحدك من تسكب الماء فنهض خالد مسرعا ونظر إلى ملابسه المبتلى وأمسك رأسه من الألم ثم نظر إليه غاضبا فأسرعت مبتعد عنه وحدثته ضحكا هيا عد إلى حيث جئت لن يفيدك أن تبقى هنا فصمت خالد ولم يتحدث ثم أمسك بلجام حصانه وانططأه وبدأ يتحرك به ببطء مبتعدا عن الفتاة حتى صاحت إليه مجتدا كنت أتمنى أن لا أراك هكذا ليلة أمس ثم صمتت وصاحت مرة اخرى كنت اظنك اقوى من ذلك فاوقف خالد حصانه ثم التفت اليها وتحدث بصوت هادئ انا اسف ثم استدار مجددا وامر حصانه ان ينطلق بين شوارع تلك المنطقه الى اطرافها حيث طريقه الى المنطقه الشرقيه كان الحصان في طريقه نحو المنطقه الشرقيه وخالد يكاد ان يلقي بنفسه من فوقه ندما عما فعله ليله امس لا يصدق انه قد ثمل ولم يتحمل صدمه لغز الكتاب يتحدث الى نفسه ويونبها انها المره الاولى التي يشرب فيها خمرا ولا يتذكر عما تحدث الى السكره ولكنه لم يود لحظه واحده ان يكون هكذا نظر الى السماء ويستغفر ربه ويتحدث الى نفسه بانه لن يفعلها مجددا ثم تذكر الكتاب وذلك اللغز ماذا يقصد كاتبه كيف يكون كالشمس وكيف ينحت في الصخر واي راس تلك والله هكذا حتى وصل الى اطراف المنطقه الشرقيه مع حلول الليل واتجه الى شاطئ البحيره وما ان وصله حتى غلبه النواس من التعب والمي راسه الشديد فااثر ان يستريح حتى صباح اليوم التالي في صباح اليوم التالي استيقظ خالد من نومه ولم يكد يفتح عينيه حتى وجد اسيل تاتي اليه مسرعه وسالته في لهفه هل حصلت على كتابك فابتسم خالد ابتسامه يعتريها الحزن نعم فمنه نهدا وسار بضع خطوات اتجاه البحيره حتى ألقى بنفسه في مائها يرتدي بنطاله ونصفه العلوي عاري بعدما ألقى بقميصه على شاطئها وأخذ يغمر جسده بالماء حتى سألته آسيل مجددا وهي تقف أمام البحيره خالد هل دفات الكثير من مخزونك فصمت خالد وأكمل سيره إلى داخل البحيره ثم أكملت خالد أراك شاحبا اليوم وشحوبك مميز نك انفقت الكثير من ثروتك تجاوزت ثمن الكتاب فتوقف خالد ثم التفت اليها ايوه الا طلب مني 100 وحده اضافيه حتى صاح صوت في دهشه 100 وحده فالتفتت اسيل فوجدت يامن قد جاء فاكمل خالد اليه ما نعم 100 وحده لقد طلب مني 500 وحده مقابل ثمن الكتاب والا هيقطع صفحاته ثم صار خارجا من الماء والمياه تتساقط من جسده وبنطاله المبلل ثم ارتدى قميصه وسال يامن لما رحتش عملك فضحك يامن اخبرني احد انك جئت بالامس بعد حلول الليل فجئت كي اخذ الحصان واعيده الى صاحبه وان ارى اثمن كتب زيكولا بعدها قد اذهب الى عملي او لا اذهب اليوم ان تلك اللحظه لا يضيعها عاقل ثم ساله اين الكتاب فصمت خالد حتى نطقت اسيل خالد ما لي اراك حزينا فتحرك خالد الى جوار شجرته واخرج الكتاب من بين اغراضه ثم القاه الى يامن وتحدث ساخرا دا اغلى كتاب فيزيكولا فالتقطه يامن فرحا وظل يتامله حتى اكمل خالد للاسف كنت مفكر اني مجرد ما الاقيه هقدر اخرج من هنا بعد يوم زيكولا بس تقريبا اللي يدخل زيكولا صعب انه يسيبها فقاطعته اسيل في دهشه ألم يتحدث الكتاب عن سودا بفوليك؟ فرد خالد الكتاب تحدث عنه وعن فوليك وعن مصر والغريب ان الكتاب بيقول ان ممكن اخرج قبل يوم زيكولا واني مش مضطر انتظر لليوم ده واني عشان ارجع لبلدي كان لازم ادخل زيكولا ثم اخذ نفسا عميقا وزفره بقوه لكنه ترك لغزا في نهايته لمخرج السرداب. اسيل اي لغز؟ فنظر خالد الى ايام ثم ساله ان يقرا اخر سطور الكتاب فبدا ايام يقرا من ياتي الى تك الارض ويريد ان يعود الى دياره وان يصل الى سرداب فوريق مجددا لا بد ان يدخل سيكولا ويكون كالشمس وينحت في الصخر فيجد باب السرداب الاخر امام راسه مباشره بعدها صمت ايام وكانه لم يفهم شيئا وصمت تايل مثله وصمت خالد حتى نطق اول مره احس اني ضعيف كانت في اللحظات اللي عرف فيها اللغز مش عارف اللي حصل لي حسيت اني بعد ما مسكت الامل بايدي راح فجاه وكانه تبخر وشربت خمر للاسف شربت خمرا ايوه للاسف اعتقد ان تصرفي ده كان نتيجه الصدمه فقاطعته اسيل مجددا او نتيجه لشيء اخر وهو فقدانك لذكائك انك فقدت وحدات كثيره من ذكائك في وقت قليل كان قد زاد بعد ادخارك لثمن الكتاب ثم انفقته فجأة ومعه 201 اضافيا لهلال وثمن استئجار حصانك اي شخص مكانك كان سيتصرف بغرابه كان سيفعل اي شيء بعيدا عن شخصيته الحقيقيه ولن يلومه احد انه تصرف لا ارادي انك اصبحت مثلنا يا خالد فصمت خالد ثم نطق يامن وهل لا يوجد حل لهذا اللغز في الكتاب ذاته فرد خالد لا انا قريت الكتاب بسرعه وكان بيتكلم عن اهل زيكولا وعن حياتكم واللغز موجود في اخر الكتاب بس ثم اكمل انا متاكد انه لغز سهل ممكن يكون سهل للغايه بس محتاجنا نفكر نطق يامن على الفور في دهشه نفكر ثم التفت بوجهه وكانه يهرب فظهر الغضب على وجه خالد وصاح ايوه صاحب الكتاب اكيد كان عارف ان زيكولا ما فيش فيها حد يفكر او بيستخدم ذكاءه من شدة بخلهم بس انتوا لازم تساعدوني ثم نظر الى اسيل اسيل لازم تفكري لازم تساعديني انت غنيه يعني ذكيه انت اذكى مننا بمراحل فصمتت اسيل دون ان ترد ثم نظر الى يامن وانت عارف ذكول اكثر مني لازم تفكر لازم ثم صحا الى الاثنين بعدما صمتا ولم ينطقا عارف ان تفكيركم بذكاء هيقلل من ثروتكم بس هتحس بالفخر لو قدرتوا تحلوا اللغز ده فلم يرد مجددا فصمت خالد وجلس امام البحيره واعطى ظهره لهما حتى نطق يامن حسنا سافكر يا خالد ولكن علي ان اعيد الحصان الى صاحبه الان وان نذهب الى عملنا معا فصاح خالد لن اعمل الان فاقتربت اثيل من خالد خالد لا تياس اعتقد انك قوي بما يكفي لتجد حلا لهذا اللغز نظر خالد مبتسما قوي ان اللغز يحتاج الى ذكي ان الرجال ذكولا اقوياء ولكنهم ليسوا اذكياء ان اللغز يحتاج الى من يفكر وانا سافكر ثم نظر الى يامن الذي كاد يغادر المكان وصاحبه يامن اجلس لن تذهب الى عملك قبل ان نجد حل هذا اللغز فندهش يامن حتى اكمل خالد وقد هدأ من ثورته اجلس يا يامن سأعطيك أجرك عن عملك ولكن فكر معي أريد مساعدتك ثم نظر إلى أسيل أسيل ستجدين معنى الحل فابتسمت أسيل وردت حسنا ثم جلس كلاهما وتحرك خالد أمامهما جيئة وذهابا وبدأ يتحدث أنا فقدت تقريبا من خمس مخزون من الزكاء في الأيام اللي فاتت بس لسه عندي اللي يكفي أن أفكر وأنا أفكر لآخر لحظة في حياتي ثم رفع الكتاب بيده وتحدث اليهم اللغز بيقول يكون كالشمس وينحت في الصخر والباب امام الراس يكون كالشمس وينحت في الصخر الباب امام الراس ثم نظر الى يامن في تماثيل موجوده في زيكولا فرد يامن لماذا قد يكون يقصد راس تماثيل فصمت يامن قليلا ثم تحدث لا اعتقد حتى اكمل تاسيل لا توجد تماثيل في زيكولا الا تلك التي ينحتها نحاتو زيكولا لفقراء يوم زيكولا حين تلعب لعبة زيكولا ثم تحطم جميعا اصحابهم الذين ينجون من اللعبه من يحطمونها انها نذير شؤم لهم صمت خالد وتحرك بعض الخطوات جيئه وذهابا مره اخرى وحدث نفسه لا يوجد تماثيل بعدها نظر الى اسيل مجددا كيف انحتوا في الصخر يا اسيل فصمتت اسيل قليلا ثم تحدثت إنك تكسر الصخور بالفعل فضحك يا من <تصفيق> وأنا أيضا ثم نظر إليه خالد غاضبا فصمت ثم أكمل خالد إلى أسيل لكن ما فيش رؤوس في المنطقة دي إلا أنا بكسر فيها الصخور ثم صمتوا جميعا مجددا حتى نطق خالد بعدما أطلق صفيرا هادئا <تصفيق> وكيف أكون كالشمس فضحك يا من إنك مضيء مثلها يا خالد وغضبك مثل حرها الشديد فقطعه خالد غاضبا ليتني تركتك تذهب الى عملك اصمت يا يامن لا اريدك ان تتحدث انك اليوم اغبى مما كنت اتخيل فصمت يامن وعاد بظهره الى الخلف نائما امام البحيره وخالد ما زال يفكر ويتحدث الى نفسه واسيل تترقبه في صمت حتى نظر اليها اسيل ساعديني حسنا يا خالد إنني أفكر الآن مثلك لا توجد رؤوس وأنت كسرت الصخورة بالفعل هل قرأت الكتاب جيدا؟ فرد خالد أعتقد فصمتت مجددا وقد بدأ الوقت يمر وخالد لأي كف عن الحركة وأسيل تضع رأسها بين يديها وتفرق شعرها الناعم وكأنها تفكر ويامن نائما على ظهره واضعا إهدى قدميه فوق ركبة رجله الأخرى حتى غروب الشمس ولم يصل الى شيء حتى نطق خالد بياس ارى انني اصبحت غبيا بالفعل فتحدثت اسيل مبتسمه سنجد الحل يا خالد سنجده ويامن يستمع إليهما وما زال نائما على ظهره وينظر الى النجوم التي تملا السماء حتى تحدث الى خالد انا اعتذر حقا يا خالد انني اريد ان اساعدك ولكنني لا استطيع ذلك كانت امي تخبرني دائما ان اياد صديق عمري اكثر مني ذكاء ولكن اين نجد اياد الان انه في المنطقه الغربيه يكسر الصقور مثلنا فالتفت اليه خالد وساله في لهفه يكسر صخور فرد ايام مندهشا من لهفه خالد نعم فساله ما خالد هو في منطقه صخريه غير المنطقه الشرقيه فاجابت اسيل نعم المنطقه الغربيه ايضا منطقه صخريه نعم انك لم تذهب اليها فصمت خالد كانه يفكر وقد لمعت عيناه وتحرك تجاههما مسرعا ووضع بعض الاخشاب في النار التي اشعلها يامن من قبل كي تزداد انارتها ثم تحدث لما كنت في السرداب فريك انقسم السرداب لطريقين انا اخذت طريق منهم والسرداب ابعدني عن طريق ثاني طريق المخرج بعدها جلس على الارض امام يامن الذي نهض وجلس واسيل التي تابعته في ترقب ثم امسك بقطعه خشب صغيره وبدا يرسم على الرمال امامهما فرسم خط طويلا وتحدث لو كان ده طريق السداب الرئيسي ثم رسم خط متفرعا منه يسير اتجاه يامن واسيل واكمل حديثه وانا اخذت الطريق ده لحد ما جيت في الصحره خارج زيكولا ثم رسم خط اخر متفرعا من الخط الرئيسي ايضا ولكنه معاكس للخط الفرعي الذي رسمه من قبل واكمل والطريق ده اللي السرداب ابعدني عنه طريق المخرج انا حسب كلام الكتاب ثم وقف على قدميه وتحرك خطوتين للخلف وابتسم الان تاكدت ان زيكولا اخذت من ذكاء الكثير ازاي ما فكرتش في ده ثم اشار اليهما بان ينظرا الى الفرع الذي رسمه تجاههما ونطق هو ده الطريق الى شرع زيكولا اكيد هو ثم أشار إلى الخط المتفرع المعاكس له وهدأ من صوته وابتسم وهو ده طريق لغرب زيكولا المنطقه الوحيده التي لم ازرها في زيكولا المنطقه الغربيه ثم نظر الى السماء حيث النجوم التي برزت ثم نظر الى يامن واسيل لم يقصد بالشمس انني مضيء يا يامن انه قصد بالشمس حركتها من الشرق الى الغرب انه اسهل مما تخيلت انه سهل للغايه ولكل شخص لم يفقد ذكائه شخص عاوز يفكر فضحك يامن وابتسمت اسيل ثم توقفت عن ابتسامتها وتحدثت ولكن يبقى الراس فابتسم خالد ساجدها فقطعه يامن وما الذي يؤكد لك انها حقا المنطقه الغربيه فاعجبه خالد بلهجته بعدما تنوعت لهجته ما بين لهجته الاصليه ولهجه كولا لست متاكدا ولكن لم يعد وقتا سوى للمجازفه ان خشيت المجازفه ساضل مثل ابي هنا طوال عمري ساذهب الى هناك واعتقد انني ساجد ذلك الراس بسهوله لا بد ان يكون بقيه اللغز اسهل مما نتخيل فضحك تاسيل يبدو ان ذكاء في بلدكم يختلف عن ذكائي هنا ثم اكملت لو فقد احد مثلك خمس ذكائه لما نطق فابتسم خالد اتمنى ان تكون شكوكك سليمه وان يكون صاحب الكتاب قصدي خلي سهل كده فضحك يامن وامسك بلجام الحصان الذي كان يقف بجوارهم حسنا يا ذكي ولكن المنطقه الغربيه ابعد من المنطقه الشماليه هل ستستاجر حصانا يكلفك المزيد من ذكائك فصمت خالد مفكرا حتى نطقت اسيل لا انه استاجر حصانا الى المنطقه الشماليه لانني لم اكن اذهب الى هناك اما المنطقه الغربيه فساذهب اليها بعد عده ايام لحسن حظك يا خالد هل تنتظر وتاتي معي فابتسم خالد ورد على الفور ايوه انتظر فابتسمت اسيل حسنا عليك ان تعمل الى حين نذهب الى هناك عليك ان تحاول اعاده اجزاء ولو قليله من ثروتك فابتسم خالد ثم نظرت اسيل الى يامن وانت لا تريد ان تساعد صديقك هناك فنظر اليه يامن مندهشا ثم اكملت انني اريد مساعدا اخر مع خالد ولكنني لن ادفع لك اكثر من 4 وحدات باليوم وملابس جديده لك فصمت يامن في مضحك مساعد الطبيبه حسنا لماذا ثم تمتم الى نفسه مساعد طبيب صباحا وباحث عن راس المجهوله مع صديق بعد الظهيره اظن ان هنالك ما يمنع ذلك بعدها تحدثت اسيل الى خالد بصوت يسمعه يامن الآن سأغادر يا خالد وسأقابلكما هنا صباحا بعد ستة أيام حتى نتجه معا إلى هناك ثم نظرت إلى يامن وأنت سيأتيك أحد بالملابس الجديدة قبلها بيوم ثم غادرت فضحك خالد ونظر إلى يامن ستكون مساعدا لمساعد الطبيبة فرد يامن ضحكا أظن أنها تريدني أن أكون سائقا لعربتها ثم أمسك بلجام الحصان وهم لي وادأ انان علي ان اتركك انني لم اضع شيئا في حلقي منذ الصباح هل ستأكل انت الاخر فرد خالد لا انا هنام ربما اكل غدا ان طعام الان ياخذ من ذكائي وانا احتاج كل وحده حتى اجد ذلك الراس وذلك المخرج فابتسم يامن حسنا اراك غدا في العمل وساخبر العمال بانني امسكت اثمن كتب زيكولا بيتي كتاب ينقذ فقيرين من ذبح يوم زيكولا ثم ضحك وقدره الاخر وضل خالد بمفرده بجوار شجارته على شاطئ البحيره مرت الايام يوما تلو الاخر وخالد يعمل معياما ويقرا الكتاب مجددا اكثر من مره باليوم ويقارن بين ما ذكره الكتاب عن اهل زيكولا وبين ما كتبه هو في اوراقه يحاول ان يسال الكثيرين ممن ذهبوا الى المنطقه الغربيه من قبل لعل احدهم يدرك سر ذلك الراس علم ان ذهابه الى هنالك مجازفه وقد لا تكون ما يقصده صاحب الكتاب ولكنه لم يجد حلا اخر وانها اقرب الحلول اليه حتى جاء اليوم السادس وكان في انتظار اسيل وعربتها عند البحيره حتى وجد يامن يقترب من بعيد وقد ارتدى زي جديدا جلبابا ازرق قصيرا ومزركشا ويظهر من تحته بنطال فضفاض ويسير متباهيا بزيه وينفض كل لحظه عن اكمامه فضحك خالد حين رااه ثم ساله يامن على الفور الست وسيما في هذا الزي فضحك خالد ان ملابسك اجدد كثيرا من ملابسي فضحك يامن هم اني يامن بمقابل اما انت فتعمل مقابل ذهابك الى منطقه زيكولا بعدها وصلت عربه اسيل وما ان راى يامن السائق حتى همس الى خالد يبدو انني لن اعمل سائقا ساعمل مساعدا حقا ضحك خالد حتى ظهر تأثيل من نافذه العربه ونادت بصوتها في ابتسامه هيا فحمل خالد جميع اغراضه وكانت لفافه من القماش بها اوراقه وكتابه وبعض كسرات الخبز القديم وركب مع يامن العربه بمواجهه اسيل والتي امرت السائق ان يتحرك نحو المنطقه الغربيه انطلقت العربه وبداخلها خالد ويامن واسيل ويامن ينظر عبر النافذه مسرورا حتى اثار دهشه اسيل ويريد ان يخرج عبر النافذه كي يرهه من يعمل معهم بزييه الجديد اما خالد فظل صامتا وينظر عبر النافذه الاخرى واسيل تترقبه في صمت ثم قالت هل وجدت شيئا اخر لذلك اللغز فابتسم خالد لا كل امالي ان نكون ظننا صحيح ويكون فعلا في مخرج فصمتت ثم ابتسمت وتحدثت تريد ان تغادر زيكولا في اسرع وقت لن تنتظر يوم زيكولة حتى ثم سألته ماذا ذكر الكتاب عن تاريخ زيكولة فرد خالد مبتسما وفضل أن يجيب بلاجتها إن صاحب الكتاب لم يعرفه الآخر سر زيكولة يبدو أنه لا أحد يعلم سر تلك الأرض ولكنه ذكر كيف تحدثتم العربية فسألته أسيل كيف فقلب خالد صفحات الكتاب على عجل وأشار إلى صفحة به يقول الكتاب أن هناك من جاء من بلدي إلى هنا من قبل عبر سرداب فوريك منذ قرون وهم من علموا أهل زيكولا اللغة العربية أما بعض المناطق المجاورة فقد علمها من جاء من بلدي ولم يدخل زيكولا فضحك يامن وقاطعه حسناً إننا ندين لكم بالكثير فاتسم خالد أكمل ويقول أيضاً أنهم من من سكنوا المنطقة الشمالية فصمت يامن ثم أكمل ضاحكاً ههه لا ندن كثيرا حتى سألته أسيل هل ذكر أين زكول من أرضك؟ فرد خالد لا لم يذكر ذلك لكن الشيء الذي أعلمه أنا وصاحب الكتاب أن الطريقة بين أرضي وأرضكم هو ساداب فريك ثم أكمل بعدما قلب بعضا من صفحات الكتاب هو الآخر لم يستطع أن يجد تفسيرا لوجودك ووجود تلك الصحراء والأراضي وأبار المياه التي توجد بها وتلك السماء وتلك الشمس فقال انا زيكولا ارض اخرى لا احد يعلم اين هي سوى انها نهايه سرداب فوريق يبدو انها ستظل سرا ابديا لا يعلمه احد بعدها اكمل الثلاثه حديثهم عن ذلك الكتاب وبدا خالد يقرا لهم بعضا من صفحاته ويندهشان كثيرا حين يقرا لهما خالد عن سرداب فوريق وتصميمه البديع وكيف يكون مضاءا ليله البدر وكيف تم تهويته وكانهما لا يصدقان ما يسمعانه ولكن خالد حدثهما بانه قد راى ذلك بالفعل حين مر منه ومر الوقت والثلاثه يكملون حديثهم وينتقلون من حديثهما عن الكتاب وما به الى هلال ذلك الجشع الذي اخذ 100 وحده اضافيه ويامن يقسم انه لو فعل معه ذلك لقتله وضحك كثيرا حين اخبرهما خالد بانه قد ثمل ولا يتذكر شيئا مما تحدث به الى الناس في تلك اللحظات هناك حتى بدأوا يتحدثون عن تلك المنطقه التي يتجهون اليها وقد نظر خالد الى يامن وساله انت قمت ي قبل كده ان المنطقه الغربيه فيها سوق كبير بيتم فيه بيع وشراء جميع منتجات زكولا زراعيه وصناعيه فاجابهه يامن نعم تلك المنطقه يحصدها الكثيرون رغم بعدها عن منطقتنا فقاطعته اسيل واكملت ولكنها اكثر قربا الى منطقه الحاكمه التي نمر امامها الان فنظر خالد عبر النافذه فوجد قصور المنطقه الوسطى المتميزه قصور منطقه الحاكم بينما تسير بالطريق الممهد الموازي لها حتى اكمل يمين وقريب ايضا من المنطقه الجنوبيه منطقه الزرعه عرفت دائما انها ارض الشراء والبيع في زيكولا وان الاسعار بها ارخص كثيرا من مثيلاتها في المناطق الاخرى فيلجأ اليها الكثيرون من اهالي زيكولا فتحدثت اسيل انها منطقه تجار زيكولا وهم يعيشون بها رغم انها منطقه يصعب العيش بها ثم اكمل يامن ومنذ سنوات قريبه اصبحت المنطقه المنافسه لمنطقتنا في صناعه الطوب من الصخور بعدما بداوا يستغلون طبيعتها الصخريه في صناعه الطوب مثلنا وبها الكثير من العمال الاقوياء منهم ايت صديقي قصمت خالد ثم ضحك ساخرا كان في الاول هدفي ان الاقي الكتاب ولقيت الكتاب دلوقتي هدفي ان الاقي راس مجهوله ثم عاد بظهره إلى مسند المقعد الذي يجلس عليه وأكمل ساخرا من نفسه في حزن خايف لا إرس يكون علي أن ألاقي حاجة تانية غيرها فابتسمت أسيل وإن كان ستجد كل ما تريد أنت القوي أنت ذكي أنت تختلف عن غيرك يا خالد أنت من وجدت كتابك وأنت من وجدت حل لغزه وأنت من ستخرج نفسك من هنا فابتسم يامن وظل يترقب خالد وأسيل حتى ساد الصمت داخل العربة غربت الشمس وحل الظلام بالسماء وعاد يامن بظهره الى الخلف واغمض عينيه وكان النعاس قد غلبه اما اسيل فلم تفارق عيناها السماء حتى صاحت الى خالد انظر هنا ثم اشارت الى السماء انه اسيل فنظر خالد مبتسما الى السماء ونظر الى ذلك النجم اللامع ثم نظر الى اسيل انا بتفائل بك وبتفائل بوجهك يا اسيل فاحمر وجهها خجلا كعادتها وابتسمت وظل تنظر الى ذلك النجم بالسماء وخالد ينظر اليها ويبتسم حين يجدها تحرك راسها وعينيها مع ذلك النجم مع مرور العرابه لا تريد ان يغيب عنها لحظه واحده ثم يضحك حين ينظر الى يامن فيجده قد انزلق بجسده بين المقعدين وقد تعمق في نومه حتى نظر عبر النافذه بعيدا فوجد نيرانا بعيده فعلم انهم قد اقتربوا من تلك المنطقه التي يقصدونها وصلت العربه الى اطراف المنطقه الغربيه فايقذ خالد يامن على الفور ففتح عينيه في ابتسامه حين وجد نفسه منزلقا داخل العربه ثم نهض وعندل من جلوسه وملابسه ثم تحدث تاثير سنتجه الان الى مكان لنبيت به حتى الصباح هنا يوجد مكان خاص لطبيبه الحاكم انا ولمساعدي انتما فابتسم يامن رائع خشيت ان انام على جانبي احد الشوارع مثل ما يفعل صديقنا دائما فابتسم خالد ثم أكملت أسيل سنبدأ عملنا في الصباح وبعد الظهيرة لن أحتاج إلى مساعدتكما فاذهبا لتبحثا عن مخرج ذلك السد بعدها توقفت العربة أمام أحد البيوت ونزل الثلاثة تتقدمهما أسيل ويليها خالد ثم يامن والذي حمل جميع الحقائب ومن بينهم أغراض خالد واتجهوا إلى داخل ذلك البيت حيث كان أحد الأشخاص في استقبالهم في صباح اليوم التالي نهض خالد مسرعا وأيقظ يامن ثم اتجه مع أسيل إلى عملهما ومعهم ذلك الرجل الذي استقبلهما الليلة الماضية واخذوا يتنقلون من بيت إلى بيت وأسيل تفحص كل المرضى وان احتاج أحدهم إلى ضمادة تركت خالد ليضمده ويامن لا يفعل شيئا سوى أن يحمل الحقائب ويتباهى بملابسه الجديدة وكلما مرت فتاة بجواره يضع الحقائب أرضا ثم ينفض عن أكمامه حتى تمر فيحمل الحقائب مجددا وخالد يره ويضحك اما اسيلفا كانت طفيط غضبا ولكنها تعود لتضحك حين تجد خالد يضحك لذلك وظلوا يتنقلون بين شوارع تلك المنطقه وخالد ينظر الى بيوتها والتي بدا على الكثير منها الثراء ولكنها ليست في ثراء قصور المنطقه الوسطى يعني انها بيوت تجار زيكولا ولا بد انهم اثرياء تتكون اغلبها من طابقين وتمتاز ببراعه معماريه من الخارج وجدران صخريه سميكه ونقوش مميزه على واجهتها ونوافذها وليست عتيقه مثل مباني المنطقه الشرقيه حتى مرت الساعات فاخبرتهما اسيل بانها ستكمل مداوته النساء اما هما فعليهما ان ينصرفا ويبحثا عن هدفهما انصرف خالد ويامن على الفور وقد تخلص يامن من ملابسه الجديده وارتدى زيه القديم الذي احضرهما وسارا معا في شوارع المنطقه الغربيه يبحثان عن اي شيء يبحثان عن ذلك الرأس الذي لا يعلمون ماهيته حتى وصلا إلى منطقة شاسعة وبها الكثير من أهل الزيكولة رجالا ونساء فأخبر يامن خالد بأنها سوق زيكولة الكبير حتى اقترب فوجد خالد بهذا السوق الكثير من المحاصيل الزراعية والفواكه والخضروات التي يعرفها وبعضها لا يعرفه ولم يره من قبل ويتزحم الناس من حوله وتلك المنتجات التي صنعها أهل الزيكولة ملابس جديدة جلبيب قمصان فستين جميعها مترصة رسمت من ألوانها لوحات رائعة والبائعون ينادون بأسعارهم من الوحدات والصخب يعم المكان وخالد ويامن يتحركان بصعوبة بين ذلك الزحام حتى سأله خالد وقد أعلى صوته كي يسمعه كيف يشتري هؤلاء الناس؟ ألا يخافون على ثرواتهم؟ فأجاب يامن وقد أعلى صوته هو الآخر إن الأسعار هنا ليست باهظة كالمناطق الأخرى كما أخبرتك هنا يشترون تلك المنتجات ويأخذونها ليبيعونها في المناطق الأخرى بأسعار أكثر غلاء للأثرياء فيحققون المزيد من الثروة وهنالك سلع كالسلع الزراعية لا نستطيع أن نستغني عنها وهم يعرفون جيدا كيف يربحون من تجارتها ثم وصل سيرهما بين الساحان وعين خالد تنتقل هنا وهناك تبحث عن ذلك الراس ويسال من يقابلهما عن راس تمثال او عن تمثال شهير بتلك المنطقه او اي راس يعرفونه ولكن الجميع انكروا وجود تماثيل او اي راس بتلك المنطقه حتى اصابهما التعب وجلسا بجوار احد البيوت وشربا من الماء الذي احضره يامن معه حتى تحدث يامن محمسا خالد سنجدها اشعر اننا سنجدها يا خالد حتى قطع حديثه اليه حين صاح بصوته بعيدا الى احد الاشخاص إياد ثم جرى نحوه واحتضنه كثيرا ثم تحدث إليه قليلا واتى به الى خالد انه خالد الذي قابلته معي يوم ازيكولا هل تذكرته فابتسم اياد الغريب نعم انني اتذكره هل اصبحتما اصدقاء فضحك يامن نعم فساله اياد مجددا وماذا جاء بكما الى هنا هل تريدان ان تشتريا شيئا ما ثم نظر الى يامن ولماذا لم تخبرني بمجيئك سابقا أخشى دائما مفاجآتك فضحك يا من حتى سأله خالد على الفور إياد تلك المنطقة صخرية فرد إياد نعم إنها أكثر المناطق عورة في زيكولا إن الأرض هنا صلبة للغاية ولا تصلح للزراعة فقاطعه خالد وسأله هل توجد تمثيل في تلك المنطقة أبحث عن رأس لا أدري أي رأس فصمت إياد مفكرا لا تلك المنطقة أسكن بها منذ زمن ولا توجد بها أي رؤوس لابد أنكما أخطأتم المكان فصمت خالد وبدأ عليه التوتر ولكن الكتاب يقول أنه حف الصخر وإني أكون كالشمس وأرى بتفسير اللغزة ده هي المنطقة الغربية فنظر يامن إلى إياد أرجوك يا إياد أعلم أنك ذكي فكر معنا تذكر أن خالد صديقي وأريده أن يصل إلى مراده فابتسم لياد وشرب من ماء يامن واكمل الى خالد انا اود ذلك ولكنني لا افهم شيئا مما قلته من حديثك عن الكتاب صدقني لا يوجد لديك دليل مما سمعته الان سوى النحت في الصخر نعم تلك المنطقه ارضها صخريه شهيره هنا حتى يقال ان طبيعه تلك الارض الصخريه هي من تحكمت في بناء سوريزيكولا ولم يكد يكمل حديثه حتى فاجئ الثلاثه باثيل تاتي اليهم وتلهف وكانها اتت عدوا ووضعت يدها على صدرها تريد ان تلتقط انفاسها ونظرت الى خالد والعرق على وجهها خالد لقد وجدت ذلك الراس الذي تبحث عنه دق قلب خالد وانتفض بقوه وكل من يامن واياد هكذا وسالها خالد على الفور فين فجذبته من يده هيا ثم انطلقت ويدها تمسك يد خالد ووراءهما يامن واياد وأسرعوا بين الزحام واصطدموا بالكثير من الناس وكلما سبهم احد ابتسموا له واكمل عدوهم وخالد يسال اسيل عن الرص ولكنها تبتسم وتطلب منه ان ينتظر قليلا ثم يواصلون تحركهم بين الزحام وما زالت يد اسيل متشابكه مع يد خالد لا ينفصلان سوى ان يمر احد الاشخاص بينهما وما يلبث ان يمر حتى تتشابك اليدان مره اخرى ويامن واياد يسريان خلفهما ويزحاني بايديهما من يقابلهما ولا يريدان ان يفقد بصرهما خالد واسيل حتى خرجوا من تلك السوق الى احد الشوارع اقل زحاما واسرعوا الى نهايته تقودهم اسيل وما زالت صامته لا تريد ان تتحدث وخالد يتبعها وقلبه يدق وانفاسه تتسارع حتى وصلوا الى الطرف الغربي للمنطقه الغربيه ولم تكن هنالك سوى بيوت قليله اغلبها ليست بفخامه مثيلاتها من البيوت الاخرى بتلك المنطقه وقد ظهر سور زيكولا وارتفاعه الذي يصل الى خمسه طوابق فتوقفت اسيل ثم حاولت ان تلتقط انفاسها مجددا واشارت امامها حتى ظهر عليها الانهاك انظر هناك فنظر خالد امامه ونظر معه يامن واياد يبحثون عن نقش مثله في ذلك المكان فلم يجدوا شيئا حتى سالها خالد فين فابتسمت اسيل وما زالت انفاسها سريعه انها ليست تمثال كما خيل اليك والينا انها راس اخرى تماما فندهش خالد ونظر مجددا ولكنه لم يفهم ما تقصده اسيل حتى نطقت خالد انظر الى سوريزيكولا فنظر الثلاثه الى سوريزيكولا الذي كان يبعد عنهم قرابه ال80 مترا حتى ساله خالد: "أتقصدين ما أفكر به؟" فابتسمت أسيل: "نعم." ثم أكملت: "انظر إلى سور زيكولا في تلك المنطقة، وانظر إلى مساره وكيف يتم تصميمه." ثم تابعت وخالد ينظر إلى السور يتأمله: "لم أنم بالأمس وقرأت كتابك، وبدأت أفكر بكل كلمة به، وحاولت أن أستخدم ذكائي الكثير كي أجد تلك الرأس، ولكني لم أصل إلى شيء حتى شاء القدر أن أداوي عجوزا مريضا" بعدما غادرت مالي ما و اخبرتني صفاء ان طبيعه تلك المنطقه الصخريه تحكمت في بناء سور زيكولا كما اخبروها القدامه وهنا بدات افكر من جديد فقطعها اياد نعم انني كنت ساخبرك بان ارض المنطقه الغربيه على هيئه مثلث يحيط بها سور زيكولا لولا ان قاطعتنا الطبيبه فاكملت اسيل نعم يا خالد انها المنطقه الوحيده في زيكولا التي شيد بها سور زيكولا كضلعي مثلث وبها زاويه منفرجه ثم صمتت واكملت انظر الى تلك الزاويه يا خالد بين ضلعي السور الضخمين كنا نراها نحن من زاويه من الداخل فهي في التوقيت ذاته الراس من الخارج راس المثلث فصاح يامن بعد ان تركهم واقترب من السور الضخم فاقترب الثلاثه منه فاشار الى رسمه صغيره منحوته بجدار تلك الزاويه واكمل توجد رسمه لشخص ما ولكن لا اعرف من هو فرد دخلت في لهفه بعدما تذكر شيئا ما الرسمه انا شفت الرسمه دي قبل كده الرسمه دي تشبه نفس رسمه الراجل الغني اللي كانت في السرتاب وكنت عاوز اصورها ومن بعدها حصل انهيار السرتاب تحدث ايام مبتسما هذا دليل ان ما قالته اسيل صحيح فدق قلب خالد بقوه وتحدث بصوت هادئ نعم اعتقد ان اسيل على صواب وجود تلك الرسمه هنا يؤكد ذلك لا بد ان صاحب الكتاب ما ناقشها و ادرك انه لن يعرفها الا شخص عبر سردابه فوريق شخص سحب كل ما لديه كي يصل الى حل لغزه ويستحق الوصول اليه ولكني لم اكن اتخيل ان الراسه يكون راس مثلث ضلعه صوره زيكولا ذاته ثم نظر الى اسيل انا بشكرك يا اسيل لانك استخدمت ذكائك و قدرت توصلي لحل اللغز كان صعب اني احله لوحدي فابتسمت اسيل ثم سالته خالد لماذا لا أراك سعيدا بوجود الراس الذي نبحث عنه؟ فصمت تخيلت قليلا ثم تحدث. ان اللغز يقول ان الباب امام الراس مباشره. ثم اكمل هذا يعني ان باب السرداب خارج هذا السور. فصمتوا جميعا وكانهم لم يفكروا في ذلك. زالت فرحتهم حتى نطق اياد. علينا ان نغادر تلك المنطقه الان ان حراس زيكولا لا يحبون ان يتواجد احد بالقرب من هذا السور وهم يمرون بين الحين والاخر. ابتعد الاربعه عن سور زيكولا ووقف مجددا على بعد قرابه ال80 مترا منه حتى نتقي يمن ان كان باب ذلك السرداب خارج سور زيكولا فلماذا ذكر صاحب الكتاب ان من يريد ان يعود الى بلده فليمر اولا بزيكولا فردت اثير حين قرات الكتاب بالامس ذكر صاحبه ان سور زيكولا لم يكن قد اكتمل بناؤه حتى وقت قريب من كتابته لكتابه منذ قرنين ثم اشارت الى سور زيكولا واكملت ربما كان هذا الجزء هو الجزء الاخير الذي تم بناؤه بعد ما استغرق الكثير من الوقت كما حكت لي العجوز عما تعرفه ثم نظرت الى خالد هذا يعني ان صاحب الكتاب حين ذكر انه عاد الى وطنك ثم جاء الى هنا مجددا قد وصل الى ذلك المخرج قبل اكتمال بناء السور ثم ذكر انه لم يغادر بعدها ربما كان لحبه لزيكولا كما كتب ذلك او لاكتمال بناء السور فزاد ذلك من اللغز تعقيدا لكنه تركت الكراسمه دليلا قويا لمن يصل الى هنا ثم صمتت فتحدث خالد لقد ظهر الياس على وجهه ده معناه اني لازم انتظر ثاني يوم زيكولا واخرج يوم فتح باب زيكولا واقدر اوصل لمخرج السداب من خارج زيكولا فضحك اياد هذا مستحيل يا صديقي فرد خالد وقد تبدل ياسه الى توتر لماذا فرد اياد ان الغرب ممهد داخل زيكولا وهذا نتاج قرون طويله من عمل اهلها لكن خارجها خارج هذا السور تختلف الطبيعه عن هنا كثيرا ان زيكولا هي غرب عالمنا لا توجد بلاد اخرى في هذا الاتجاه الغربي او على جانبها الشمالي او الجنوبي ان جميع الممالك توجد شرق زيكولا فقط لم نسمع يوما عن احد مر بجانبها على الاطلاق ويقولون ان الارض بجوارها تختلف ما بين الجبال العاليه والكثبان الرمليه والرمال المتحركه هذا يعني الهلاك لكل من يفكر فيما تفكر فيه لم ولن يمر احد بجانبها ثم جلس بمكانه واكمل لهذا لا تخش زيكولا اي هجوم من البلاد الاخرى سوى اتجاه المنطقه الشرقيه والتي يحميها سور زيكولا القوي ثم صمت وتابع مجددا وجود الراس خلف هذا السور لا يعني سوى شيء واحد انه قد حكم عليك بالبقاء هنا طوال حياتك فظهر الغضب والحزن على وجه خالد ونظر الى اسيل اخبرتكي انني هنا اجد الراس ابحث عن شيء جديد كنت اعلم هذا انها دائره ادور بها ليس لها نهايه ثم جلس ووضع راسه بين يديه لا بد من وجود حل لا بد وضع يمن راسه بين يديه والاخرى وحدف نفسه الباب امام الراس حتى سيل ظلت تتحرك جاءه وذهابا وتحدث نفسها عليك ان تكملي تفكيرك يا اسيل معرفتك للراس ذاتها لم تكفي انك من اذكى اذكياء زيكولا لا بد ان تجدي الحل ماياد فظل ينظر الى السور ويقلب نظره بين اركانه حتى نهض خالد واشار الى السور لا بد ان نخرج لن انكنت هنا ولما أن عودتي الى وطني خلف هذا السور ثم نظر اليهم ان الكتاب يقول انحط في الصخر هذا يعني شيئا واحدا فسالته عسيل ماذا فاجابها ان انحت في السور ذاته واعبر الى السرداب عن طريقه فضحك اياد وايات كثيرا وتحدث اياد ساخرا تنحت في السور ذاته تريد ان تجعل مخرجك من زيكولا سور زيكولا ذاته فرد خالد في هدوء نعم هل يوجد حل اخر فاجابه اياد انه ليس بالحل يا صديقي ان فكرت في ذلك فلن تنتظر يوم زيكولا حقا لانك ستقتل على الفور الا ترى هؤلاء ثم اشار الى مجموعه من الجنود يسيرون في صفين ويرتدون دروعا ويحملون سيوفا بايديهم انهم حماة سور زيكولا لا يفارقونه مهمتهم فقط ان يحموا هذا السور ثم اخذ نفسا عميقا واخرجه هنا في زيكولا ربما تقتل كي تعيش تسرق تسرق كي تاكل تفعل ما تشاء الا شيئا واحدا فقطعه يامن ان تخدش صوره زيكولا ثم اكمل اياد ربما نقش صديقك صاحب كتابك تلك الرسمه وقتلو فتحدثت اسيل خالد ان صوره زيكولا اهم رمز هنا حتى ان تركك الحراس افعل ذلك فلن يتركك اهالي تلك المنطقه انهم يؤمنون ان صوره زيكولا من اسرار قوتها ولا نسمح لأحد أن يقترب من قوتهم ما تفكر به محال يا خالد قال فصمت خالد ثم صاح ايه الحل هل ستمنعوني ان فعلت ذلك فصمتوا جميعا حتى ابتسمت اسيل انا لن امنعك يا خالد ثم ابتسم يامن وانا ايضا بالطبع لن امناك لكن هؤلاء الحراس قد وضعوا خصيصا لحمايه هذا السور ولن تستطيع حتى رشوتهم فصمت خالد ثم نظر الى اسيل كم ستبقين في المنطقة؟ فأجابته لدي الكثير من العمل هنا ويكفيني أن أعمل هنا سأبقى حيثما أشاء وأنت فأجابها لن أعود إلى المنطقة الشرقية مجتدا سأظل هنا حتى أخرج من زكولة ثم نظر إلى عيام فابتسم وأنا أستطيع أن أجد عملا هنا ويكفيني أن أظل بجوارك وبجوار صديقي ياد حتى تحدث تأسيل مجتدا يجب ان نعود الى المسكن الان حتى لا يرتاب هؤلاء الجنود بنا وهنالك نستطيع التفكير بعد ان نتناول طعامنا نطق خالد حسنا عاد خالد وايمن واسيد الى المسكن المخصص لهم وصاحبهم اياد ثم تناولوا طعامهم الذي اعده مضيفهم حتى انتهوا منه فجلسوا ليفكروا من جديد ونطق خالد يائسا وصول الى سرداب من خارج زيكولا مستحيل ووصول له عبر سول زيكولا مستحيل ثم زفر زفره قويه وصمت حتى ابتسمت اسيل ستجد الحل يا خالد لن يضيع تعبك هباءا ابتسم يامن نعم يا خالد ستجده لقد قطعت شوطا كبيرا لا بد وان هنالك حلا ثم نظر الياس يا صديقي انني اعلم منذ صغرنا كم انت بارع في ايجاد الحلول فكر معنا فاكمل خالد اليه فكر معنا يا اياد ان وجد الحل سالت كم من ذكائي ما استنفدته من تفكيرك فابتسم اياد حسنا سافكر ولن اتركك حتى اجد لك حلا ثم صمتا مجددا وكل واحد ينظر الى الاخر لا يجد ما يقوله واسيل تنظر الى خالد تختشان تقول انها لن تجد حلا حتى لا يسدل الياس بقلبه ويامن يضرب براسه ويحدثها فكري حتى نهض اياد علي ان اغادر الان فساله يامن مندهشا اين تذهب ان الشمس قد قاربت على الغروب الان ساترككم واعود اليكم لاحقا ثم نظر الى خالد اتمنى ان اعود فاجدك قد وصلت الى بابك ثم غادر وظل ثلاثه كما هم يفكرون والوقت يمر وخالد يقلب في كتابه مجددا يود ان يجد شيئا يصل به الى سردابه ولكن دون جدوى حتى حل الظلام وانيره المنطقه الغربيه وبيوتها بالنيران فنظر خالد الى اسيل عليك ان تذهبي الى غرفتك الان لا بد ان تنالي قسطا من الراحه ثم نظر الى يامن وانت ايضا يا يامن خذ قسطا من الراحه لن يفيدنا اجهادنا اليوم لقد تعبنا بما يكفي سنستريح الان ونكمل تفكيرنا غدا فسالته اسيل وانت ستنال راحه فابتسم خالد لا ساضل افكر لن يغمض لي جفن وراسي يفكر بذلك المخرج انه مصيري اسيل فابتسمت حسنا وانا ساضل افكر معك فنظرت اليها انا لا اريد ان ازيد من تعبك اليوم اعلم انك تريدين مساعدتي ولكن لديك عملك غدا ولا يجب ان تغفليه يجب ان تظلي طبيبه الزيكولا الاولى فابتسمت اسيل وكادت تتجه الى غرفتها حتى دخل اياد فساله يامن على الفور هل وجدت الحل فسالهم ان يجلسوا ثم نظر الى خالد حين خرجت من هنا اتجهت الى حيث كنا بالقرب من سور زيكولا ثم صمت واكمل لم اجد لك الا ثلاثه حلولا فنظروا اليه متلهفين فاكمل الحل الاول ان تظل في زيكولا طوال عمرك الحل الثاني ان تنتظر حتى يوم زيكولا وتخرج الى مصيرك وتحاول ان تصل الى باب سردابك وهذا يعني هلاكك ايضا فصاح به يانا غاضبا هل جئت لتهزئ بنا نحن نعرف ذلك فابتسم اياد انتظر هناك حل اخر فساله خالد متلهفا ايه هو فتحرك اياد وجلس بجواره وتحدث بصوت هادئ ان تعد الى بلدك قريبا ثم اكمل بعد صمت بره لكن بعد ان تفقد الكثير من ذكائك فساله خالد ماذا يعني فابتسم اياد وقال حسنا تعال معي بعدها خرج الاربعه مجددا من دار ضيافه الطبيبه ومساعديها يقودهم إيهد حتى وصلوا إلى حيف وقفوا منذ ساعات قليله أمام سور زيكولا والذي قد لمع مع انعكاسات اضاءه النيران القريبه منه وجعلت من ظلائه وزاويته منظرا بديعا كان لينا لا اعجاب خالد لولا انشغاله بمصير خروجه ثم نظر يامن الى اياد وساله كيف يخرج خالد من زيكولا فاجابه اياد انظر هناك ثم اشار الى بيت من طابقين يبتعد قليلا عن بيوت المنطقه الغربيه ويقترب من سور زيكولا لا يفصله عنه سوى مئه من الامتار ثم اشار الى الجنود المتواجدين امام السور وسالهم ان ينظروا اليه ايضا فاندهشت اسيل انا لا افهم شيئا وتبعها يامن وانا ايضا وخالد ما زال صامتا حتى اكمل اياد حين تركتكم جئت الى هنا ووقفت كما نحن واقفون الان طالما اضطر امامي سوى ان يخرج خالد الى باب سردابه خارج هذا السور مهما كانت التحديات حتى اصابني العطش فذهبت الى ذلك البيت ثم اشار الى البيت مجددا واكمل كي اشتري منه كوب ماء وهنالك فوجئت بان ذلك البيت لا يسكن به اصحابه الان يعيش به خادمه بمفرده اما اصحابه فهم من التجار الذين يبيعون بضاعتهم الى المدن الاخرى غير زيكولا وخرجوا يوم زيكولا السابق ولن يعودوا إلا يوم فتح باب زيكولا مع يوم زيكولا فقطه خالد انا لا افهم شيئا ماذا يعنينا كل هذا فاجابه انتظر انا اعمل في تلك المنطقه منذ سنوات عديده واعلم جيدا خفايا تلك المنطقه وارضها ساخبركم سرا نعلمه نحن من نعمل بتكسير الصخور هنا ان العمل هنا في تكسير الصخور ليس بصعوبه العمل في المنطقه الشرقيه ان الصعوبه هنا تكمن في الطبقه الخارجيه من الارض فقط أما إن تجاوزت تلك الطبقة يكون الحفر بها وتكسير صخورها ليس صعبا على الإطلاق فلم أدعينا خالد الجزء السادس عشر صمتت أسيل قليلا بعدما طلب خالد منها أن تحدد له نسبة مخزونه من الذكاء ثم نظرت إليه وتأملته كثيرا ثم أمسكت برأسه وأمسكت ثانية من جلده بين إصبعيها خالد إن مخزونك الآن لا يتعدى ستمائة وخمسين وحدة بعد سنزافك الكثير من الوحدات في تفكيرك فصمت ثم سألها مجتدا وكم يتبقى لإمرأة الحاكم حتى تضع مولودها فأجابته أعتقد أنه يتبقى شهران وعشرون يوما أكثر أو أقل بأيام بعدها نظر إلى أيام هل سيستغرق حفر هذا النفق 20 يوما فقط؟ فابتسم اياد اعتقد ذلك وان شئت احضرت هؤلاء العمال من الغد. فصمت خالد وقد طال صمته تلك المره ثم نظر اليهم اريدكما انت تركوني وحدي. فابتسمت اسيل خالد اريد ان ابقى معك. فوضع وجهها بين كفيه برقه. اريد ان اكون وحدي يا اسيل. عليك تعودي الى المسكن مع يامن الان. أريد أن أتخذ قراري بمفردي ثم نظر إلى يامن اصطحب أسيل إلى المسكن وأنا سأتبعكما لاحقاً ثم نظر إلى أياد وشكره على تفكيره في إيجاد الحل له ثم غادروا جميعاً غادر أياد ومعيامن وأسيل التي ظلت تتلفت وهي تسير مبتعدة عن خالد وتنظر إليه حيث يجلس وكأنها لم ترد أن تفارقه حتى اختفى عن ناظرها بينما جلس هو على صخرة عريضة أمام ذلك السور ينظر اليه ويفكر فيما اخبره به اياد ويتحدث الى نفسه اما البقاء في زيكولا او العوده الى بلده وهو غبي ويسال نفسه هل يجد ذلك السرداب حقا ان عبر هذا السور ام انه سراب سيضل يطارده ثم يبتسم ويتحدث الى نفسه وكانها شخص نامه يحدثه ويقنعه انت شايف ان في حاله ثاني زي ما قلت قبل كده ما بقاش فاضل غير المجافه ثم ضحك وأكمل مناقشته لذاته قررت يا خالد ترجع بلدك معك ميت وحدة زكاء بس؟ ولا تبقى هنا طول حياتك؟ لو وفقت علي آله إياد لازم تحس بلزة اللحظات دي لأنها ممكن تكون آخر لحظات زكاء تعيشها ثم عاد بجسده للخلف وأسند ذراعيه خلفه وتذكر جده حين كان يبتسم ويداعبه صغيرا ويخبره بأنه ذكي حتى كبر ويخبره بأنه ذكي عاد اليه يوما بعدما لم يجد وظيفه بشهادته واخبره انه لا فائده لذكائه في بلده ماذا افعل به لا شيء يبتسم ويتحدث الى نفسه بصوت مسموع مش هتفرق كتير لما ارجع لبلدي الذكي ما بيختلفش عن الغبي كتير يشعر كمشتاق الى جده والى رؤيته ويعلم انه لم يشغله عن التفكير سوى, سوى سعيه للعوده اليه من جديد وينظر الى السور ويحدثه بصوت هامس انت الحاجز الوحيد بيني وبين اللي بحبهم ثم نظر الى البيت الذي يسكنه الخادم وانت الحل الوحيد اللي هيخليني اشوف اللي بحبهم ثم امسك براسه ومرر شعره بين اصابعه وتحدث اصعب قرار في حياتي اصعب قرار هتقرر ايه يا خالد هتقرر ايه وظل هكذا لا يتوقف عقله عن التفكير حتى اقترب الليل من الزوال وبدا خيط النهار يظهر فنهض واتجه الى المسكن الذي يسكن به يامن واسيل وما ان وصله حتى دلف الى غرفه يامن فوجده نائما فهمس اليه يامن يامن فلم يستيقظ فنكزه بيده حتى فتح عينيه وكذا يتحدث فاشار اليه خالد ان يصمت وتحدث بصوت خفيض اسيل في الغرفه المجاوره ولا اريد ان تصح ان كانت نامت من الاساس فنهض يامن وجلس على سريره فاتحا عينيه بصعوبة حتى أكمل خالد بصوته المنخفض أريد أن أتحدث إليك حسنا فأكمل خالد لقد اتخذت قراري فنظر إليه يامن ينتظره أن يكمل حديثه سريعا حتى أكمل أرى أن إياد على حق سأعبر سورة زيكولة من خلال النفق فقاطعه يامن خالد وذكاؤك فأجابه يامن لقد فكرت كثيرا في ذلك لقد اخبرنا اياد ان حفر ذلك النفق سيستغرق 20 يوما وسيعطينا ذلك الخادم البيت حتى يوم زيكولا حتى يعود اصحابه ان عادوا فقطاه يامن نعم سيعودون هكذا تجاره زيكولا سيطير خبر يوم زيكولا قبله بايام فيستعد كل من يريد العوده حتى يفتح باب زيكولا فيدخلونها فواصل خالد حديثه هذا ما اقصده يتبقى على يوم زيكولا شهران و20 يوما سيحفر ذلك النفق ولكني لن أغادره حتى يوم زيكولة إنهم ثمانون يوما إن عملت هنا مقابل ستة وحدات باليوم سأوفر حتى يوم زيكولة ربما ربع ماء وثمانين وحدة مع ما تبقى لدي من المئة سيكون لدي ما يقارب من ستمائة وحدة أي أنني لن أختلف كثيرا حين أخرج من النفق وستنفعني كثيرا تلك الوحدات حتى أصل إلى سرداب فريك فابتسم يا من إنه قرر حياتك يا صديقي ولا دخل لي بهي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 لانني لا اريد ان اسبب لها الكثير من التعب واخشى ان يؤثر ذلك على عملها كطبيبه زيكولا الاولى اليوم سافقد ذكائي ساصبح من اعداد اغبياء زيكولا وفقراءهم لن استطيع التفكير وان فكرت ربما ستكون قراراتي غبيه ثم نظر اليه وامسك بذراعيه يامن من اليوم انت من ستتخذ اي قرار يخصني فساله يامن مندهشا انا فاجابه خالد نعم اخشى ان يكون تفكيري بغباء يسبب الكثير من المتاعب ولهذا ساحملك مسؤوليتي بعد اليوم سأطيعك مهما كان قرارك بطبع ستكون افك مني فصمت يامن وفرك شعره انها حقا مسؤوليه كبرى فاتمنى خالد ما لك سوى ان تجعلني اعمل حتى استرجع ذكائي فان فعلت ذلك فلن انساه طوال عمري ثم انخفض صوته واقترب منه اريد ان اخبرك بشيء اخر يامن انني احب اسيل واخشى ان اكون غبيا فتبتعد عني ساطيعك فيما تراه ان افعله تجاهها ايضا فرد يامن ارى انها تحبك ايضا وتحبك كثيرا فابتسم خالد اعلم ذلك ولهذا فكرت ان اخذها معي الى ارضي لقد فكرت كثيرا في ذلك ولكني اتردد ان اخبرها بحبي لها وقررت ان اخبرها بذلك حين اجد طريقه ممهدا لعودتي الى بلدي سانتركك وقتها تخبرني ماذا افعل فابتسم يامن اتمنى لك كل السعاده يا صديقي فابتسم خالد حسنا لننهض علينا ان نذهب الى اياد واعتقد ان اسيل قد استيقظ لا تخبرها بشيء مما قلناه فابتسم يامن وقد نهض حسنا استيقظت تأثيل فوجدت خالد ويامن في انتظارها فسالت خالد على الفور هل اتخذت قرارك فابتسم خالد نعم لقد قررت ان مجازف وافعل ما اخبرنا به اياد فصمتت تأثيل حتى اكمل وسانتظر حتى يوم زيكولا حيث ما كان بعد 80 يوما او بعد 5 اشهر وساعمل كي استرجع جزءا كبيرا من ذكائي حتى عودتي فسالته وقد بدا الحزن على وجهه ألم تجد حلا آخر؟ فهز خالد رأسه نافيا فسألته مجددا ولماذا لا تنتظر حتى تعمل اولا فيزيد مخزونك ثم تحفر نفقك قبلها بأيام وتحافظ على ذكائك كما فعلت حين اشتريت كتابك فابتسم خالد ابتسامة حزينة فكرت في ذلك ولكنني اصبحت اعلم جيدا طبيعة اهل سكون ومدى انتهازيتهم كلما اقتربنا من ذلك اليوم سيطلبوا من يحفرون النفق الكثير من الاجر وبما يطلبون ضعف ال300 وحده اضافين ثم نظر اليها وابتسم ساكون بخير يا سهيل ساكون بخير اريدك فقط ان تكوني معي فابتسمت اسيل حتى تحدث يامن هيا علينا ان نجد اياد لم يكد يكمل جملته حتى وجد اياد يدخل عليهم فابتسم يامن كنا في طريقنا اليك فضحك اياد اعلم ذلك واذا اردت ان اوفر القليل من الوقت ثم نظر الى خالد هل اتخذت قرارك؟ فرد خالد: نعم، وساترك لك المسؤوليه لمتابعه ذلك النفق وساعطيك مقابلا ولكنه ليس كبيرا وليس الان. فابتسم اياد: لا باس. ثم اكمل: كنت اعلم انك ستقرر ذلك. ثم تحرك خطوات الى الخارج وعاد معه فتى ملابسه باليه ثم اشار الى خالد وحدث الفتى: انه من يريد ان يستاجر بيت سيدك. فتحدث الفتى: حسنا ولكن سأكررها إلى يوم زيكولة فقط بل اليوم السابق له حتى يوم يفتح باب زيكولة إن هذا سيدي فلن يترككم لحظة واحدة ببيته وربما يقتلني إن علم أنني من أدخلتكم بيته فأوما خالد إليه برأسه موافقا دون أن يتحدث ثم نظر إلى إياد ومتى يأتي عمالك؟ فهمس إليه إياد سيأتون بعض قليل لا تخبر الفتى بما سنفعله أسفل بيت سيده ربما يضيع كل شيء ان علم بذلك سياتون بعد ان يرحل بعدها نظر خالد الى الفتى حسنا استاجر منك البيت حتى يوم فتح باب زيكولا مقابل 200 وحده فابتسم الفتى واخرج مفتاحا حديديا كبيرا وهذا مفتاح بيت سيدي وما ان اخذه خالد حتى شعر بالم شديد براسه فنظرت اليه اسيل في لهفه واقتربت منه مادما امسك براسه تماسك أرجوك تمسك اعلم أن اليوم شاق عليك فلم يرد وظل ممسكاً برأسه وبدا شحوب جلده يزداد حتى سألته مجدداً خالد هل أنت بخير فأجابها خالد بصوت منخفض نعم ولم يترك رأسه حتى مر قليل من الوقت فقد خرج اياد وعاد مجدداً وتحدث اليه لقد أتى زعيم العمال الذين سيحفرون ذلك النفق ولكن يريد ان ياخذ 300 وحده دفعه واحده هل ستعطيهم اجرهم دفعه واحده كما طلبوا فنطقت اسيل على الفور لا لن يدفع لهم 300 وحده الان فامسك خالد بيدها ثم تحدث الى اياد هل ياخذون اجرهم دائما هكذا فرد اياد نعم وهذا ما سيجعلهم يكتمون امر ذلك النفق الذي قد يودي بحياتنا جميعا فنطقت خالد في صوت هادئ حسنا ساعطيهم ما يريدون فصرخت اليه اسيل خالد ان هذا قد يؤدي بحياتك فابتسم اليها خالد انني قوي سادفع لهم ما يريدون سواء الان او بعد ذلك ولا اريد ان يخبر احدًا فتحدث ايان حسنا سادخله اليك الان ثم اذهب معهم الى ذلك البيت لانهم سيبداون عملهم من اليوم وانت ستواصل عملك وستجد النافقه كاملا بعد 20 يوما وقد اكدوا لي ذلك ايضا بعد ان تغادره متى تشاء ساجعلهم يملاؤون جزءه القريب من البيت بالسخون مجددا واتمنى الا يثير الريبه صاحبه حين يعود اليه حتى ان حدث ذلك فلا يهمنا سوى ان تغادر وحسب فحدثه خالد حسنا ادخلها خرج اياد وعاد مجددا وما هو رجل ضخم شعره مجعد وشاربه كثيف وشفته غليظه وبيده الهه حفر يدويه سنها حديدي مدبب تخرج منها عصا خشبيه سميكه ثم نطق بصوته الغليظ اننا نريد 300 وحده الان فتحدث اليه خالد لا اريد ان يعلم احد بذلك ابدا فرد الرجل وقد تقوس حاجبه حسنا كما تريد اننا نعلم كيف نصون السر جيدا فابتسم خالد حسنا لك ما تريد فابتسم الرجل وهم ليغادر قائلا سنبدا العمل اليوم وسترى كم نحن بارعون ثم غادر وما هو يد الذي اخذ المفتاح الحديدي معه اما خالد فامسك راسه من جديد وتزايدت ضربات قلبه وتسارعت انفاسه وزاد شحوبه للغايه وشحبت انفاسه وشحبت شفتاه واحمرت عيناه ونهض من مكانه وسار مترنحا بين ارجاء المكان ونظر الى يامن واسيل في ذهول وترنح مجددا وامسك برقبته كانه يختنق وقد برزت عيناه واسيلت ندهه وقد تساقطت دموعه خالد عليك ان تصمد لم يفعل احد من قبل مثل ما فعلت خالد ستصمد انك قوي اعلم انك ستصمد ثم امسكه يامن خالد ستعود الى بلدك ستعود قويا كما كنت ستسترجع ثروتك وخالد ما زال يتحرك ويهز ولا يحس بشيء من حوله وينظر الى ذراعه التي اصبحت صفراء شاحبه والى كفيه اللتين ارتعشتا قليلا ثم اراد ان يتجه نحو الباب وما ان تحرك خطوات نحوه حتى سقط على الارض وظل جسده ينتفض وقد ضمت اسيل راسها الى صدرها ورجلاه تنتفضان بقوه حتى هدات ار ويدا رويده واغمض عينيه فنظرت اسيل باكيه الى يامن كنت اعلم ان ذلك سيصيبه ولكنني لم اكن اعلم انني لن استطيع ان اراه هكذا وسالت دموعها ومررت يدها فوق شعره واكملت ان اليوم سيكون اصعب ايامه في زيكولا ان مخزونه الان لا يزيد عن 100 وحده عليه ان ياخذ قسطا كبيرا من الراحه اليوم فرد يامن حسنا ساتركه ينام حتى الغد وانا ساذهب كي ارى عملنا الجديد لا بد وان نعمل من الغد لقد اصبح هدفي الان ان نستعيد خالد ذكائه قبل ان يغادر زيكولا وساتابع مع اياد ايضا حفر ذلك النفق فابتسمت اسيل وما زالت دموعها على خديها حسنا عليك ان تحمله الى سريره الان وانا ساظل بجواره حتى تعود غادر يامن بيت ضيافه الطبيبه بعدما حمل خالد الى سريره وترك بجواره اسيل التي ظلت تنظر اليه وتحاول ان تتمالك نفسها من البكاء مجددا وتسكب القليل من الماء البارد على يدها ثم تمرره على وجهه وعلى لحيته الناعمه ثم على شعره الناعم وخالد مغلقه عيناه ويهذي بكلمات غير مفهومه واسيل تنظر اليه وتتذكر حين اصطدم حصان عربتها به وراءته لاول مره ثم تتذكر حين قرات كلماته التي كتبها عنها وانها حوريه زيكولا وتمسح مجددا وجهه بالماء وابتسمت حين تذكرت حديثه اليها حين راى نجما لامعا فريدا واخبرها بانه قد سماه اسيل تشعر بانها تراه امامها كما راته حين وقف امام عمال المنطقه الشرقيه كقائدهم وجعلهم بكلمات منه يتخلون عن خوفهم ويتحدون ضد اخذي وحدات الحمايه وبدات تتحدث اليه بصوت هادئ ستكون على ما يرام يا خالد ستكون بخير ثم نهضت لتحضر المزيد من الماء فوجدته يهذي ويعلو صوته جدي منى منى جدي فتوقفت قدمها حين سمعته ثم اكملت طريقها لتحضر الماء حتى عاد يامن وظل بجوارها ساعات طويله دون ان يخف له ما جفن حتى مر ذلك اليوم في صباح اليوم التالي فتح خالد عينيه فوجد اسيل ويامن بجواره فضحك فسالهم لماذا تجلسون هكذا فابتسم يامن وابتسمت اسيل وردت لقد أصابنا القلق فحسب فصمت خالد ولم يتحدث بعدما نظر إلى ذراعه ثم نظر إلى يامن وحدثه بصوت هادئ هل بدأوا العمل فأجابه نعم لقد بدأوا بالأمس فسأله مجددا ونحن لماذا لا نعمل معهم فابتسمت يامن لدينا عملنا فصاحبه في غضب ولماذا نجلس هنا فابتسمت اسيل ونظرت الى يامن نعم لماذا تجلسان هنا هيا انهضا الى عملكما فنظر خالد الى اسيل مندهشا الا نساعدك فابتسمت كنت اتمنى ذلك ولكن معظم تلك المنطقه اغلبهم من النساء لقد وجد يامن لك عملا ستوفر منه 6 ست وحدات باليوم فركل يامن بقدمه حسنا هيا بنا الى العمل فضحك يامن حسنا يا صديقي انتظر حتى اغسل وجهي بالماء ارىك اصبحت متسرعا قليلا اتجه خالد مع يامن الى عملهما الجديد في المنطقه الغربيه وخالد يسير واجما وقد بطئت حركته وكلما صار بمكان ما تلتفت حوله كثيرا ما ظل يسال يامن الكثير من الاسئله والتي اجابها له يامن من قبل ويامن يبتسم ويجيبه مجددا حتى اصلاه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 ثم يحيي إليه بانه من تفوق في المنافسه حتى انتهيا من عملهما واخذ اجرهما واتجه الى ذلك البيت الذي استاجره فوجد اياد هناك بمفرده وهمال الحفره قد انصرفوا فساله اين العمال فاجابه اياد انهم قد انصرفوا لن يستطيعوا ان يعملوا مع هدوء الليل ان الضجيج النهار يستر خلفه ضجيج الحفره فصاح به خالد غاضبا اننا نريد ان نسره فأشار يامن إلى اياد بأن يهدأ من حدفه وأن خالد ليس كطبيعته ثم امسك بيده وتحرك بهما إلى إحدى غرف الطابق السفلي انظر لقد تخلصوا اليوم من أرضية تلك الغرفة ومعها الطبقة الصخرية الصلبة انها أصعب ما في الأمر بعد ذلك أعتقد أن الحفر سيكون سهلا وسينتهي في موعده بعد 20 يوما ثم نظر إلى خالد اطمئن سأجعلهم يعملون ليلا أيضا ولكن مع اقترابهم من نهايه النفق ثم ضحك من سيزيل تلك الصخور والرمال التي سيخرجونها من النفق غيرهم فهدا خالد وهم للمغادره افعلوا ما تشاؤون ثم نظر الى يامن يامن اريد ان اعود الى المسكن فابتسم اليه يامن في هدوء حسنا يا خالد سنعود ثم نظر الى اياد اياد ان مصير خالد مصيري لن اصيق فضحك اياد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 وقد تعمقوا بالارض مسافة عمودية قد تصل الى مترين ووضعوا بها سلما خشبيا صغيرا ومنها بداوا يحفرون نفقا افقيا وقد اندهشت سين حين نزلت تلك الحفره ونظرت الى النفق الافقي وتعجبت من تلك البراعه التي يحفرون بها وكلما حفروا مسافه معينه دعموها بالاخشاب حتى لا ينهار ما فعلوه وتنظر الى خالد ضاحكه لقد بدا العمل بحق يا خالد ستحقق امالك قريبا ثم نظرت الى اياد وطلبت ان تتحدث اليه بعيدا عن خالد ثم سالته هل يستطيع ان يسير بذلك النفق فضحك اياد بالطبع لا ان ارتفاع النفق ليس كبيرا لا يتجاوز مترا عليه ان يزحف به او يتحرك على ركبتيه انها ليست مسافه كبيره فصمتت اسيل ثم سالته مجددا حسنا وماذا عن تهويته اخشى ان يختنق بداخله فابتسم اياد ارى انك تخشين عليه كثيرا لا ارى انها مشكله على الاطلاق ان النفق سيكون مفتوحا من الجانبين وهذا بالطبع سيمرر الهواء واعلم ان نفق لا يصلح للسير به ولكن في الوقت ذاته لن يكون ضيقا للغايه حتى يسبب اختناق خالد فرد تاصيل اتمنى ذلك واستمرت الساعات في مرورها ومرت الايام معها وخالد يواصل عمله والعمال يحفرون نفقا ويسرعون في عملهم دون ان يدري احد بما يحدث تحت الارض الخاليه بين سور زيكولا والبيت القريب منه يحفرون نهارا ويتخلصون من صخور الحفر ليلا ويامن يزداد الامل امامه وكلما نزل ذلك النفق زحف على ركبتيه امطارا به ومعه شعلة من النار يضحك ويتحدث الى خالد الذي ينتظره عند فتحه ذلك النفق ويعلو صوته اليه انظر يا خالد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 دار الطبيب بعدما رفض ان يسكن بالطابق العلوي بالبيت ذاته وقد وافقاه فيما اراد حتى جاء اليوم ال18 من بدايه الحفر وكان خالد يجلس مع يامن بمفردهما فنظر اليه يامن لقد اخبرتك من قبل انني احب عسيل فرد يامن مبتسما نعم فاكمل خالد لم يعد يتبقى على اتمام النفق ومروره اسفل سور زيكولس وقليل وانا اود ان اخبر عسيل بانني احبها وان اطلب منها ان تاتي معي الى بلدي فابتسم يامن ما زال هنالك وقت حتى يوم زيكولا فصمت خالد ثم نظر اليه اعتقد انني تاخرت كثيرا كي اخبرها بذلك ارى ان الوقت قد حان لتعلم كم احبها فساله يامن هل تريد ان تخبرها بذلك الان فاجابه لا اعلم ما اعلمه انني لا امتلك من الذكاء سوى 200 وحده او اكثر قليلا اخشى ان لا اكون ذكيا في حديثي معها فابتسم يامن انها تعلم من انت يا خالد وهي تحبك فابتسم خالد ابتسامه حزينه اريدك فقط ان تخبرني ماذا افعل كنت اظن الامر سهلا ولكنني لا اجده بتلك السهوله اخشى ان يكون تواجدها معي تعاطفا ليس حبا فصمت يامن قليلا ثم ضحك <تصفيق> حسنا ساخبرك ماذا تفعل ثم ساله اين اوراقك التي كنت تكتبها فاشار خالد الى اغراضه انها هناك بين اغراضي فساله مجددا اكتب بينها انك تحب اسيل فاجابه خالد نعم فساله مبتسما وهل قراتها اسيل فاجابه لا انها قرات الاوراق الاولى فقط هنا كنت امدحها ولكنها لم تقرا انني احبها منذ دخولي الى زيكولا فابتسم يامن حسنا سأخذ تلك الأوراق وسأجعلها تقرأها وستتأكد من حبك لها ولن تنتظر حتى تذهب إليها وراهنك من خمس وحدات من الذكاء أنها حين تقرأ تلك الأوراق ستأتي إليك مسرعة وتقول أحبك يا خالد فابتسم خالد حسنا افعل ما تشاء أما أنا فأريد أن أذهب إلى إياد ومن معه من عمال الآن ثم أتجول بين شوارع المنطقة قليلا لا أريد أن أنام الليلة أشعر أنها ليلة مختلفة لم يأت سوى يومان على انتهاء العشرين يوما التي اخبرني بها اياد بعدها اخرج اما يامن فقد حمل اوراقه واتجه الى غرفه اسيل وطرق بابها برفق ففتحته فابتسم واظهر اليها اوراق خالد وتحدث ان خالد قد خرج ولا اعلم اين هو وانا ساخرج الان هنا ياتي اريدك ان تخبريه بانني قد وجدت اوراقه مباثره ثم اعطاها لها فابتسمت اسيل حسنا ساعطيها لخالد هنا يعود ثم اخذتها واغلقت بابها على الفور واسرعت الى سريرها وباعثرت الاوراق امامها في سعاده تريد ان تقرا ما كتبه خالد عنها وسادت من اضاءه غرفتها وامسكتهم ورقه ورقه وكلما انتهت من قراءه احداهن تناولت الاخرى وظلت تقرا ما كتبه خالد عنها في البدايه والتي قراتها من قبل وانها حوريه زيكولا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 فلم تجد اي منهما فركبت العربه الفخمه التي جاءوا بها وبدات العربه في التحرك وهي تنظر عبر نافذتها لعلها تجد خالد ولكن دون جدوى فابتسمت وهدفت نفسها ان المنطقه الوسطى ليست بعيده ساذهب الى هناك وساعود على الفور ثم طلبت من قائد الحراس الذي كان يجلس امامها في العربه ان يزيد من اضاءه المصباح الناري حتى تتمكن من قراءه باقي اوراق خالد التي احضرتها معها حتى تصل الى قصر الحاكم وقد بدات تقرا ما كتبه مجددا بينما تسير العربه وقد بدا السرور على وجهها حتى وصلت الى اخر ورقه ما وقد زادت ضربات قلبها هنا وجدت خالد قد كتب بها انه قابل فتاه اثناء عمله بتكسير الصخور تشبه منى حبيبته التي احبها ست سنوات وكادت دموعها تسقط حين انتهت الورقه وقد كتب خالد ما اعلمه جيدا انني لم احب غير منى طوال عمري وتهت الاوراق معها فحاولت ان تتمالك نفسها حتى شعر قائد الحراس بذلك بعدما بدا التوتر على وجهها ولمعت عيناها بالدموع وتسرعت انفاسها فسالها اه هنالك مكروه سيدتي فاجابته في حزن لا شيء ثم نظرت عبر النافذه ولم تحرك ساكنا في الوقت ذاته عاد يامن الى المسكن مجددا وقد وجد فتاه تخرج من حجره اسيل كانت تقوم بتنظيفها فسالها اين الطبيبه اسيل فاجابته انني لا اعلم لقد خرجت مع جنود الحاكم ثم اكملت وقد اخرجت ورقه صفراء وقد تسقطت منها تلك الورقه يا سيدي فامسك يامن بالورقه فوجدها احدى اوراق خالد والتي كتب ببدايتها لم احب غيرها طوال عمري قبل ان اتي الى زيكولا حتى وجدت نسيل التي يزداد شعوري كل يوم بحبها لي اما انا فاشعر تجاهها بحب لم اشعر بمثله من قبل فظهرت خيبه الامل على وجهي ثم سال الفتاه مجددا الا تعلمين لماذا جاءها جنود الحاكم في ذلك التوقيت المفاجئ فاجابته لا اعلم يا سيدي مر الوقت قليلا وقد خرج خالد الى شوارع المنطقه الغربيه يسير في هدوء ليلها بعدما نزل ذلك النفق الذي اوشك على انتهائه وخرج منه يتمنى ان ينتهي حفره وان تمر الايام سريعا واستكمل جزءا من ذكائه حتى يخرج من زيكولا وظل يسير ويفكر هل قرات اسيل اوراقه هل علمت بمدى حبه لها حتى فوجئ بالكثير من الجنود يقتربون منه ويحيطون به ويمسكونه فسالهم على الفور لماذا تمسكون بي انني لم افعل شيئا فاجابه قائدهم في غلظه نعم انك لم تفعل شيء لقد وضعت زوجة الحاكم ولدها ليلى ايها الفقير وسيكون يوم زيكولا بعد سبعه ايام من اليوم فصح خالد ماذا لا ما زال هنالك شهران على وضعها فضحك القائد ساخرا الى جنوده ارى انك افقر من قابلنا ثم ساله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 قد وقعت كلمات قائد الجنود على سمعه كالصاعقة التي أنسته كل شيء من حوله حاول أن يتملص من الجنود المنسكين به ولكنه لم يستطع واقتدوه معهم إلى قصر كبير يوجد بالقرب من الطرف الشرقي للمنطق الغربية ثم أدخلوه إحدى غرف القصر الخالية بالطابق السفلي وأوصدوا بابها الحديدي من خلفه فأصبحت إضاءتها شاحبة يغلبها الظلام فجلس بأحد أركانها وضع رأسه بين يديه وكان صدمته قد شلت تفكيره لكنه نهض مجددا واتجه نحو الباب الحديدي وصاح لابد انكم مخطئون لابد ان اغادر حتى سكت فجاء هنا سمع صوتا من خلفه تغادر الى اين التفت خالد فوجد رجلا يجلس بركن بعيد بالغرفه ولم تكن ملامحه قد ظهرت حتى اقترب منه فبدت ملامحه في الظهور شيئا فشيئا ووجده رجلا يبدو من هيئته انه في ال40 من عمره يتخلل شعره الاسود القليل من الشيب كما تخلل لحيته وشاربه وجسده عريض ولكنه يصغر خالد قليلا فساله من انت فرد الرجل في هدوء فقير مثلك فصمت خالد حتى ساله الرجل لماذا لا تجلس فاجابهه اريد ان اخرج من هنا لا بد ان اخرج فابتسم الرجل وقال ليتنا نخرج جميعا اجلس لا تضيع وقتك طالما جئتها هنا لم يعد لك امل سوى ان يكون هنالك من هو افقر منك ثم تابع بعدما صمت بره او يكون لك حظ مع زيكولا فجلس خالد بجواره ثم ساله ما اسمك فرد الرجل انا جواد فاكمل خالد الا يوجد غيرنا فاجاب جواد انتظر ما زال امامهم يوم حتى ياتينا اطباء منطقتنا والى ان ياتي الاطباء سيحضرون هناك كثيرين من الفقراء الم لم تشاهد تلك الايام من قبل فاجابه خالد انني اشاهدها للمره الاولى انني لست من اهل زيكولا فصمت جواد ثم ابتسم واكمل كان لا بد ان تحافظ على مخزونك من ذكائك ليوم مثل هذا فساله خالد ساخرا وليمى لم تحافظ انت على ذكائك فاخرج جواد زفيرا طويلا ثم نظر الي تستطيع ان تقول انه القدر من كان يراني منذ ايام لم يكن ليظن لحظه واحده ان اكون من فقراء زيكولا ولكنه الزمان منقلب راسا على عقب دون مقدمات فقدته خالد في حزن يذكرني بنفسي كنت امتلك كثيرا من الذكاء وقد فقدته ايضا فجاه ولكن لسبب قوي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 أقضي حاجتي التي تكفي لعيش سعيدا دون أن أدخر شيئا زائدا عن حاجتي وطالما كان هنالك الأفقر مني فلم يشغل لي الفقر بالاً حتى جاء يوم وأحببت فتاة هنا فتاة تسكن بتلك المنطقة وأصبح حلمي أن أتزوجها ثم صمت فسأله خالد أن يكمل فأكملت كنت جريئا للغايه فذهبت اليها وأخبرتها أنني أريد أن أتزوجها ولكن أبوها طلب مهرا باهظا للغاية فابتسم خالد وقاطعه اعلم البقيه ظلت تعمل من اجل هذا المهر حتى اعطيته لابيها فجاء يوم زيكولا فأومأ جواد براسه موافقا على ما قاله خالد الذي اكمل قائلا انها تشبه قصتي كلانا سعى من اجل ذلك المهر انت من اجل حبيبتك وانا من اجل عودتي الى الوطن فتابع جواد انها تنتظرني ان خرجت من هنا سنتزوج انها تحبني للغايه لقد اخبرتني انها تريد ان تنجب اطفالا يكونوا من اثريا ازيكولا فساله خالد مندهشا هل ستترك اطفالك يعيشون هنا في زيكولا فاجابه جواد طبع فتبع خالد كنت اظن بعد وجودك هنا انك ان جوت من تلك المحنه ستغادر زيكولا بعدها فساله جواد متعجبا اذا اين ان زيكولا وطننا ونحن نحبه فنظر اليه خالد انكم تقتلون في وطنكم هذا فتصمت جواد قليلا وطال صمته تلك الفتره ثم اكمل ربما تظن ذلك ولكن ضغما ما انا به فلا اعتقد انني ساجد افضل منها وطنا لي ولاولادي لقد اعطتنا زيكولا الكثير اعطتنا القوه والفخر باننا ابنائها فخر يشعر به الغني والفقير ثم ابتسم وكانه يتذكر اين يذهب منا المرء يوم فتح باب زيكولا الى مدينه اخرى فانه يتباهى انه زيكولي والجميع يقدم له وافر الاحترام لا يستطيع احد مساسه شعره من راسه ثم اكمل انا فقير اليوم وربما يختارني الاطباء بين الاكثر فقرا وربما اذبح ولكني ساذبح من اجل سعاده حاكمنا بولده وكم نحب حاكمنا لطالما جعلنا حكامنا اقوياء فقاطعه خالد مندهشا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 واعلم انها ستفخر بي باقي عمرها ان كنت انا الذبيح انها تعلم انني لم اكن كسولا يوما فتحدث اليه خالد في هدوء اتمنى ان تعود اليها وتنجب اطفالا ينعمون بذلك الحب ثم نهض الاخر وتحرك الى ركن بعيد من الغرفه واكمل بصوت يشوبه الحزن ولكنني لا اريد ان اذبح انا لست منكم اريد ان اعود الى بلدي الى اهلي ساشعر بالفخر حين اعود اليهم ثم سكت حين فتح باب الغرفه وزج احد الجنود بشخص شاحب اللون اليهم ثم اوصد الباب من خلفه كانت شوارع المنطقه الغربيه مزدحمه بالكثير من اهاليها حين علموا بوضع زوجة الحاكم مولودها وحلول يوم زيكولا بعد ايام قليله ويامن يتحرك بينهم ويبحث عن خالد بكل مكان بعدما لم يعد الى المسكن الخاص باصيل منذ خروجه ظل يسال من يقابله عن خالد ذلك الشاب الطويل العريض ذو شعر الاسود الطويل ولحيه السمراء الناعمه ولكن لم يجهه احد وبدا القلق يتسرب الى قلبه بعدما وجد جنود المنطقه ينتشرون بشوارعها ويبحثون عن الاكثر فقرا بينهم حتى تيقنت شكوكه حين اخبره فتى صغير بانه قد راى خالد والجنود يجرونه نحو قصر الفقراء فتسمرت قدماه دون ان يدري ماذا يفعل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 حتى وصل الى الطريق الممهد الى المنطقه الوسطى ظل واقفا على جانبه حتى تمر عربه متجهه الى تلك المنطقه يعلم ان الوقت قد تاخر والليل يكسو زكولا ولكنه لم يفقد امله في ذلك حتى مرت امامه عربه فطلب من صاحبها ان يصطحبه معه فرفض وكلما مرت عربه اما ان يرفض سائقها او يخبره بانه لن يمر بالمنطقه الوسطى حتى جاءت عربه يركبها عجوز قد يتجاوز عمره ال80 عاما فأوقفه يامن اريد ان اذهب معك الى المنطقه الوسطى فاجابه العجوز الذي ضحك وظهرت اسنانه المتاكله انني لا اصطحب غرباء ما لكم ايها الشباب لماذا لا تسيرون انني كنت في مثل عمركم اجوب زيكولا على قدمي فاجابه يامن حسنا ساجوبها على قدمه فامر العجوز حصانه ان يواصل حركته وتمتم بكلمات وكانه يسب يامن وتحركت العربه قليلا ويامن ينظر اليه حانقا حتى ابتعدت العربه عنه فاسرع خلفها وتشبث بمؤخرتها وظلت رجله تهر ولال كي تجاري سرعه حصان العربه وكلما حاول ان يسندها على لوح خشبي بمؤخره العربه تفلتان حتى استطاع ان يتشبث جيدا وظل متشبثا بها بينما يجلس العجوز بمقدمتها ويضرب حصانه كي يسراء وبدا يغني بصوته الضعيف المتقطع وكانه يريد ان يؤنس وحدته ويا من يستمع اليه ويريد ان يضحك ولكنه خشي ان يعلم بوجوده فاثار ان يكتم ضحكاته بداخله مر الوقت وخالد حبيس بغرفة الفقراء وقد تزايد عددهم وبين الثاني والاخر يفتح باب الغرفه ليزج بفقير جديد اليهم ثم يغلق مجددا وخالد يجلس بركنه صامتا وينظر الى جواد الذي كلما حل فقير بالغرفه يذهب اليه ليعرف قصته ثم يتحدث الى نفسه ويسالها ماذا يفعل يامن وماذا تفعل اسيل وهل ستنتهي حياته في زيكولا ام ان هنالك املا قد يغير هذا المصير وصلت عربه العجوز الى المنطقه الوسطى والتي سادها الهدوء والصمت ولم يكن بشوارعها الا قليل من الجنود وحراس القصور المتواجدين بها والذين تظهر ملامحهم واضحه مع المصابيح الناريه التي تنير شوارع تلك المنطقه وما ان ابطأت العربه حتى قفز يامنه وترك العجوز يكمل طريقه دون ان يدري بوجوده ثم عدل من ملابسه ونفض عنها ما اصابها من غبار واسرع الى قصر الحاكم فقابله احد حراس القصر وساله على الفور من انت تعجبه يامن وقد علا صوته وتحدث بثقه انا مساعد الطبيبه ثم صاح به الم تعلم من انا من انت كي تسالني فاجابه الجندي اعتذر لما كنت اعرفك فرفع يانا راسه حسنا هيا ادخلني والا اثرت غضبي وانت تعلم انني بعملي هذا قد اجعلك افقر شخص بزيكولا هيا فبدا التوتر على وجه الجندي حسنا سيدي تفضل انها بحجرتها ولكن لا بد وانها نائمه ان الشروق قد قارب فصمت يامن ثم اكمل انني لا استطيع الانتظار اخبر احدى الوصيفات بان تخبرها بان مساعدها ينتظر بالاسفل لامر هام فرد جندي حسنا تفضل الى اولى حجرات الطابق السفلي وستاتيك الى هناك كانت اسيل بحجرتها تجلس وتقلب اوراق خالد من جديد ويكسو وجهها حزن شديد حتى سمعت طرقات على الباب ثم وجدت احدى الوصيفات تدلف اليها وتخبرها بان مساعدها ينتظرها بالاسفل ويريد ان يخبرها بامر هام فنطقت اسيل على الفور خالد ثم تملكت نفسها وسالت الوصيفه ماذا يريد فاجابتها لا اعلم سيدتي انه ينتظرك بالاسفل فصمتت اسيل برهة ثم اشارت الى الوصيفه حسنا فغادرت الوصيفه وظلت اسيل كما هي تفكر وتسال نفسها ماذا جاء بك الى هنا يا خالد علمت ان اوراقك جاءت الي صدفه فتريد ان تخبرني انها ليست اوراقك ام تريد ان تخبرني انك حقا تحب تلك الفتاه اما انا فلا امثل لك سوى شخص تحب مساعدته ثم نظرت الى مراه امامها وابتسمت ربما كانت ليست اوراقه حقا ربما كان يريد ان يختبر مدى حبي وغيرتي ثم عادت لتسأل نفسها مجددا وماذا لو كانت تلك هي الحقيقه ماذا لو كان يحب الفتاه الاخرى ماذا تفعلين ثم نظرت نحو باب غرفتها حسنا سانزل لارى ماذا تريد يا خالد ثم بدلت ملابسها وغادرت غرفتها وهبطت السلم الى الطابق السفلي واتجهت نحو الغرفه التي اخبروها بان مساعدها ينتظرها بها وما ان دلفت اليها وكادت تتحدث حتى فوجئت بانه يامن يامن نعم أعتذر أنني جئتك في هذا الوقت المتأخر حسبتك خالد لقد أمسك بي خالد من أجل يوم زيكولة ماذا؟ فأكمل أيام واجما نعم لقد أمسك به الجنود عندما كان يتجول بين شوارع المنطقة الغربية فصمت التأسيل حتى أكمل أيام إنك تعلمين أنه لا يستحق ذلك لابد أن نساعده لابد أن يخرج لابد أن يعود إلى بلده يا أسيه لقد وعدناه بذلك فأجابت أسيل في برود ماذا نفعل أنت تعلم قوانين زيكولة أكثر مني فصح بها يامن نعم أعرفها ولكن عليك أن تفعل المستحيل كي ينجو من تلك المحنة كيف أراك بهذا الهدوء وأنت تعلمين كم يحبك فصح بها أسيل يحبني <تصحيح> تقصد أنه لم يحب في حياته سوى منا حبيبة عمره أم تريد أن تكذب ما كتبه بين أوراقه تسامت ياما مفكرا ثم اخرج ورقا من ملابسه اقراي هذه الورقه انها ايضا كتبها ولكنها سقطت منك حين جاء جنود الحاكم ثم اعطاها الورقه واكمل وهو يتجه نحو باب الغرفه لو علمت ان احدا يحبني هذا الحب لفعلت المستحيل من اجله ثم غادر وامسكت اسيل الورقه وقرات ما بها وعلمت انها تكمله لحديثه في الورقه السابقه لها وأنه يحبها منذ أن جاء إلى زيكولة فلم تستطع أن تتمالك نفسها وتساقطت دموعها بغزارة ثم أسرعت إلى غرفتها بقصر الحاكم تصعد بخطى سريعة درجات السلم ودموعها على وجهها واصطدهشة وصفات القصر الذي يملأه الفرحة منذ قدوم المولود الجديد ثم دلفت إلى حجرتها ووضعت رأسها على سريرها وواصلت بكاءها أشرقت الشمس وضعها وتبعها نهار بطيء مر على خالد كسلحفاه تسير وانتشرت الاخبار في كافة ارجاء المدينه بان فقراء زيكولا من الرجال والنساء قد جمعوا بكل مناطقها وجميعهم ينتظرون الاطباء حتى يقلصوا عددهم الى اكثرهم فقرا ومن بعدهم تقول الطبيبه اسيل كلمتها بشان الفقراء الثلاثه الذين يتنافسون امام زيكولا ويامن لا يستطيع ان يتمالك اعصابه وينتظر ماذا سيكون قرار اطباء المنطقه الغربيه في اليوم التالي واسيل تنتظر في قصر الحاكم وتتوسل الى الوقت كي يمر سريعا والجميع يلاحظون توترها وتغيرها المفاجئ منذ قدوم مساعدها اليها في اليوم التالي كان خالد ومن معه من فقراء حابيسين بغرفتهم حتى فتح بابها فجاه ودخل اليهم قائد الجنود هيا ستعرضون الان على الاطباء اصطف الجنود صفين وبينهما ممر امام الغرفه وبدا خالد ومن معه يمرون بين هذين الصفين حتى وصلوا الى ردهه واسعه وصفوا بها كما امرهم قائد الجنود وقد لاحظ خالد بان هنالك نساء شاحبات سيعرضن معهم على الاطباء وعلم انهن قد حبسنا بغرفه اخرى وبنظره منه وجد عدد الفقراء والفقيرات لا يتجاوز ال20 فردا ثم نظر إلى جانبه فوجد جواد فهمس إليه كم سيختارون منه؟ فأجابه لا أعلم سيختارون أقلنا فروة حتى صح به أحد الجنود بأن يصمت ثم دخل رجلا وعلم من يقفون بأنهم الطبيبان حتى وجدوا زيهم الأنيق وقنصانهم الراقية ونعالهم الفاخرة ثم أشار إليهم بأن يجلسوا وسأل أحدهم قائد الجنود بأن يأتي بالفقراء واحدا تلو الآخرة بدأ الفقراء يتوجهون إلى الطبيبين واحدا تلو الآخر وخالد يراقب من بعيد ما يفعلانه وينظر إلى هما وهم يفعلان مثلما كانت تفعل أسيل حينما كانت تمسك بثنية من جلده لتخبره كم يمتلك من وحدات ذكاء ويراقبهما هنا يمسك أحدهما بقلم ويدون شيئا بأوراقه بعدما ينتهي من فحص أحد الفقراء وكأنه يدون ملاحظاته عن ذلك الفقير وقلب خالد يدق بقوة وينظر الى جلد ذراعه ويقارن شحوبه بشحوب من معه ثم ينظر الى السماء ويدعو ربه ان يناجيه من هذه المحنه حتى امره جندي بان يتقدم الى الطبيبين وما ان تقدم اليهما حتى ساله احدهما هل انت مريض فاجابه خالد لا ثم امسك الطبيب بثنيه من جلده وامسك الاخر بثنيه اخرى من جلد ذراعه بين اصبعيه ثم نظرا اليه يتاملان ثم امره ان يعود الى مكانه مجددا فعاد وقد تحرك اليهما جواد الذي قابله مبتسما وظل الطبيبان يواصلان عملهما والوجوم على وجوه الكثيرين من الفقراء والفقيرات حتى نهض الطبيبان مجددا ونظرا الى اوراقهما وما دوناه من ملاحظات ثم تحدثا الى قائد الجند والذي بدوره اتجه الى خالد ومن معه من رجال ونساء ثم نظر اليهم لقد اخبرنا الطبيبان من منكم الاكثر فقرا من ينجو اليوم عليه ان يعمل بجد مجددا كي لا يعود الى هنا مره اخرى ومن اختاره الاطباء سنصطحبه غدا الى المنطقه الوسطى حتى يعرض على طبيبه الحاكم بعد غد واتمنى ان يجد من هو افقر منه هناك ثم نظر اليهم مجددا وقد احتبست انفاس خالد حين اشار الى جواد انت ستاتي معي الى المنطقه الوسطى ثم اشار الى خالد وانت ايضا ستاتي الى المنطقه الوسطى اما الباقون فعليكم ان تعودوا الى بيوتكم واحتفلوا مع اصدقائكم بمولود الحاكم فسقط خالد على ركبتيه انا فاجابه القائد نعم انكم الاكثر فقرا هنا هيا الحنط ما زال امامكم فرصتان كي تنجوا فنظر جواد الى خالد وقد قل بروده وبدا متوترا قليلا يبدو ان احدنا سيكون ذبيحه ايها الصديق الجزء 18 عاد خالد الى غرفه الفقراء مره اخرى ومعه جواد وقد اولق الباب الحديدي من الخارج وظلت انفاسه متسارعه وزاد قلقه وتوتره كثيرا وكلما حاول جواد ان يتحدث اليه لم يجب ولا تتوقف راسه عن التفكير ولا يرى امامه سوى ما راهه يوم زيكولا السابق حين ذبح الفقير وسط احتفالات اهل زيكولا اما اسيل فما زالت في قصر الحاكم تتمنى ان تجد يامن الذي اختفى منذ مجيئه اليها في المره السابقه لا تعلم ماذا حدث بالمنطقه الغربيه تريد ان تعرف هل عاد خالد الى حريته مجددا ام تجده امامها يوما تختار الثلاث الاكثر فقرا تتمنى ان تغادر القصر الى المنطقه الغربيه ولكنها لا تستطيع ان تترك زاويه الحاكم في هذا التوقيت فلم تجد امامها سوى ان تنتظر حتى يمر ذلك اليوم وما يليه وقتها سيتضح كل شيء الموسيقى تنتشر في كافه ارجاء زيكولا والاخبار تتناقل بين هذا وذاك الجميع يتحدثون عن فقراء زيكولا ويتهمسون بان اطبائها قد اختاروا فقيرين بكل منطقه بها وينتظرون طبيبتهم الاولى حتى تعطي كلمتها الاخيره يريدون ان يفرحوا يريدون ان يهنئوا حاكمهم بهذا اليوم الجميع في اوج سعادتهم طالما ابتعدوا عن منصه الذبح يعملون نهارا ويترقصون ليلا يعلمون انها ايام وستمر وسيعودون مجددا الى حياتهم واعمالهم الشاقه فارادوا ان يقتنصوا كل ذره سعاده في تلك الايام حتى سورو زيكولا قد بدا وكانه في ايام عرسه فقد ما علقت فوقه رايات عديده مختلفه الالوان ترفرف بقوه وتتوسطها نيران مشتعله تعلن عن احتفال اهل مدينته والذين بداوا يتجهون الى المنطقه الوسطى افواجا متتاليه ليشاهدوا منافسه الزيكولا ومعهم ما يكفيهم من طعام حتى ذلك اليوم وحتى يوم زيكولا حين ينتقلون الى المنطقه الشرقيه حيث ارض الاحتفال ومنصه ذبح الفقير اما اهل المنطقه الغربيه فقد تجمعوا امام القصر الذي حبس به خالد وجواد حين اصطف امامه العديد من الجنود اذنا برحيل الفقيرين الى المنطقه الوسطى حيث قصر الحاكم وقد صاحوا وهللوا حين راوا خالد وجواد مكبلين يدا وقدمًا ويتقدمهم قائد الجنود الى عربه تقف امام القصر ثم بدات العربه في التحرك في طريقها لمغادره تلك المنطقه تسير العربه وتشق طريقها وخالد بداخلها ينظر عبر نافذتها الى الصحراء الشاسعه على جانب الطريق وكلما حاول جواد ان يتحدث اليه لا يرد مجددا ويظل محدقا خارج العربه حتى ابتسم جواد وتحدث في هدوء اعلم انك حزين للغايه واعلم انك تسخط على حاكمنا وولده ولكن لا تياس يا صديق ما زال امامك فرصتان كي تنجو بحياتك وخالد يواصل صمته ولا يرد ثم تحدث جواد مجتدا أحدنا سينجو بالطبع وقد ينجو كلانا ثم صمت وأكمل أريد أن أطلو منك شيئا ثم تاب إن جوت وكنت أنا من سيذبح وجاء يوم زيكولة ووقفت بين من يحتفلون بذبحي ورأيت سيدة تبكي وسط من يفرحون فذهب إليها وأخبرها أنني لم أحب بحياتي مثل ما أحببتها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 ان وجدت شابا في مثل عمري يدعى يامن ويقف حزينا فاخبره بانني لم اجد صديقا واخا مثله ثم صمت مجددا واكمل وان رايت طبيبه زيكولا تنظر كثيرا الى السماء ليلا تبحث عن نجم بها فاخبرها انها افضل حقا من ذلك النجم فساله جواد على الفور هل تعرفك طبيبه زيكولا فاجابه خالد نعم فابتسم واكمل وهل تحبها فرد خالد نعم فساله مجددا وهي هل تحبك فصمت خالد ثم اجابه لا ادري فاكمل جواد ان كانت تحبك فلن تتركك لتكون ذبيحه زيكولا فصمت خالد مره اخرى ثم عاد هائما يتامل الطريق عبر نافذه العربه واكملت العربه سيرها وقد امر سائقها حصانه بان يسرع ولاسعه بصوت بيده حتى وصلت مع اقتراب غروب الشمس الى المنطقه الوسطى والتي اصبحت شوارعها مزدحمه بالكثير من الناس وواصلت العربه تحركها حتى توقفت امام قصر الحاكم كانت اسيل تجلس بغرفتها حين اخبرتها الوصيفه بان فقراء مناطق زيكولا قد بداوا في القدوم فدق قلبها بقوه وسالتها على الفور هل وصل فقيرى المنطقه الغربيه فاجابت الوصيفه نعم سيدتي فسالتها اسيل مجددا هل رايتيهما فاجابتها لا لم ارهما انهما قضوا صلا موذ لحظات قليله وسيتجهان نحو بهو القصر ثم اكملت استطيع ان اشاهدهما من تلك الشرفه ثم اشارت الى شرفه الغرفه واكملت وهم يمرون نحو بهو القصر فالتفتت اسيل الى الشرفه لا عليك ان تغادري الان واخبريني حين يكتملون فابتسمت الوصيفه حسنا سيدتي ثم غادرت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 إنا وجدت أحد الجنود يتقدم ويأتي من خلفه خالد متأطئاً الرأس ويسير ببطء ومعه فقير غير قد كبلا مع بعضهما ويصيح بهما الجندي اسرع أيها الفقيران فأمسكت برأسها وعادت خطواتني إلى الخلف ووضعت يدها على فمها من الصدمة ثم نهضت وتحركت نحو الشرفة مجدداً وظلت تنظر إلى خالد وهو يتحرك بصعوبة خلف الجندي إلى بهو القصر فتسرعت أنفاسها ولمعت عيناها بالدموع وتحدثت إلى نفسها ماذا أفعل ماذا لو كان خالد أكثر فقرا ماذا تنظر إلى ورائقاته المتباثرة في غرفتها وتقرا كلماته إنه لم يحب غيرها ثم تحدثت نفسها بصوت مسموع إن مصيره بيد الآن وتتحرك جيئة وذهاباً بالغرفة وتسأل نفسها حين تقف أمام المرآة ماذا أفعل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 لقد اكتمل عدد الفقراء ببهو القصر والجميع في انتظارك فزاد انتفاض قلبها ثم حدثتها حسنا ساتي على الفور فاغلقَت الوصيفة باب الغرفة مجددا وجلست أسيلة على سريرها ووضعت رأسها بين يديها وكأنها لا تدري ماذا تقرر ثم نهضت مجددا واتجهت مرة اخرى نحو الشرفة ولكنها لم تنظر الى اسفل بل نظرت الى السماء التي امتلأت بشفق الغروب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 لا اريد ان اظلم احدا كان الصمت يسود بهو قصر الحاكم وكانه لا يوجد احد به الجميع صامتون كل يفكر بمصيره وينتظر ان تاتي الطبيبه 10 من الفقراء سبعه رجال وثلاث فتيات ينتظرون ان يمر الوقت سريعا اي منهم سينجو واي منهم ستختاره الطبيبه لمنافسه الزيكولا وخالد يقف وينظر اليه في صمت ثم ينظر الى اعلى وكانه يناجي ربه حتى كسر ذلك الصمت حين دلفت اسيل بفستانها الفطفاض الى بهو القصر ومعها قائد حرس الحاكم الذي قد اتاها ليله وضعت زوجة الحاكم وقد تحدث بصوت غليظ ستختار سيدتي الان الثلاث الاكثر فقرا فتقدمت اسيل في صمت ومرت امامهم وخالد ينظر اليها وقد تعمدت الا ان تنظر اليه حتى انها ارادت ان تلمعه بطرف عينيها ولكنها ابعدت نظرها على الفور ثم همست الى قائد الحرس ان يقدم اليها فقيرا تلو الاخر بدات السيد تفحص كل من يتقدم اليها وتتامله وتضع فنيه من جلده بين اصابعها ثم تساله ان كان قد مرض من قبل وان اعجابها بانه قد مرض تساله المزيد من الاسئله عن ذلك المرض وتزيد من فحصها لاكثر من مكان بجسده حتى تعلم ان كان قد مرض حقا ام انه يفتعل ذلك كي ينجو حتى تقدم اليها جواد وبدا تفحص وقد نظرت الى خالد بطرف عينيها فابتسم جواد وتحدث انه يحبك ايضا فنظرت اليه ولم تتحدث ثم امرت ان ياتي من بعده فوجدت خالد يتقدم اليها فدق قلبها بقوه ولمست وجهه ويدها ترتعش قليلا وخالد ينظر الى عينيها دون ان ينطق بابنتي شفاء وتحدق نفسها ماذا افعل يا خالد ان كنت الافكر ماذا افعل ثم نظرت الى قائد الحرس ان ياتي بمن بعد خالد والذي فوجئ بعدما استغرق فحص خالد وقتا اقل كثيرا ممن فحصوا قبله ولكنه طلب من فقير اخر ان يتقدم الى الطبيبه وظلت نسيل تفحص جميع الفقراء المتواجدين بالبهو حتى انتهت ثم عادت لتجلس على احد الكراسي الفخمه المتواجده وامسكت بقلم وبعض الورقات وبدات تدون بعض كلماتها والجميع ينظرون اليها في صمت لا يسمع فقط سوى صوت الانفاس المتسارعه مع بعضهم حتى نهضت مجددا ثم تحركت امامهم جئه وذهابا ونظرت الى فتاه انت اخرجي الى اهلك فصرخت الفتاه من الفرح ثم نظرت تاثير الى فقير اخر وانت عد الى اهلك فصح فرحا وواصلت اسيل تحركها بينهم وكلما تحركت تشير الى احدهم بان يعود الى اهله حتى توقفت مكانها بعدما لم يتبق سوى اربعه فقراء فقط بينهم خالد وهجرد واحتبست الانفاس مجددا والجميع ينتظرون من هو الاخير الذي سيعود الى اهله اسيل تقف امامهم وخالد ينظر اليها في ترقب وجواد ينظر الى خالد وكانه يوقن بانه من ستختاره اسيل ويقف بجوارهما فقيران يزداد الهجوم على وجههما ثم نظرت اليهم اسيل واشارت الى جواد انت عد الى اهلك ثم نظرت الى خالد والفقيرين الاخرين انتم الاكثر فقرا بينهم ازيكولا ستحدد من منكم ذبيح يومنا فسقط خالد على ركبتيه ونظر الى اسيل وكانه لا يصدق ما سمعته اذناه وصاح بصوت اصيل فرغرت أسيل على الفور واتجهت إلى غرفتها وما إن دخلت إليها حتى واصلت بكاءها مجددا وتحدثت إلى نفسها بصوت انهال لم أجد أمامي سوى ما فعلته لا أستطيع أن أظلم أحدا لا أستطيع ثم أغمضت عينيها وتحدثت ستنجو من زيكولا يا خالد ستنجيك زيكولا انك لا تستحق أن تذبح في مدينتنا ستنجو ستنجو اما خالد فقد امره قائد الحرس بان يتبعه هو ومن معه الى قصر مجاور لقصر الحاكم وسمع جواد الذي ما زال يقف بجواره يهمس اليه ستذهبون الى قصر النحاتين الان فنظر اليه خالد دون ان يرد ثم تابع جواد ان كانت الطبيبه تحبك لا بعدتك عن ذلك المصير فصحبه قائد الحرس هيا انت عليك ان تغادر القصر فتحدث خالد اليه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 لما ان راوا خالد والفقيرين الاخرين مكبلين ويتجهون نحو قصر النحاتين حتى صاحوا وصح احدهم بصوت مميز النحو الغريب الذي كان يعمل معنا بتقطيع الصخور وصاحت اخرى لقد رايته من قبل يبحث عن مالك لكتاب غريب والجنود يحاولون ان يبعدوا الناس عنهم حتى وصلوا الى قصر مجاور ودلفوا اليه تعلم خالد منذ دخوله الى ذلك المكان بانه قلعه النحاتين هيثو يصنع تمثال من الصلصال لكل فقير منهم كان قصر النحاتين ذو واجهه فخمه ونقوش خارجيه على هيئه تماثيل لاشخاص وحيوانات تظهر خلف النيران المضيئه والتي توهجت بقوه مع ظلام الليل مما اعطته جمالا خاصا كان ليانال اعجب خالد ان لم يكن بتلك المهنه اما داخله فقد انير بمصابيح الناريه عديده وكان النهار قد حل به ولكنه لم يكن يمتلك ذلك الجمال بالخارج ولم تكن به سوى بضعه تماثيل قديمه يبدو انها نحتت لفقراء من قبل وكتل طينيه باركان صالته الكبرى ورائحه صلطال تفوح بارجائه حتى توقفوا جميعا حين نادهم شخص قصير القامه ممتلئ البطن وراسه صلعاء ولحيته طويله جعل منها ضفيرات صغيره متعدده عليكم ان تمكثوا هنا ثم اكمل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 اتريد تمثالك مشوها ثم ضحك ساخرا وتابع الم ذم السكون امامك امهر واسرع نحات بيزيكولا سانتهي من تمثالك في زمن قياسي فنظر اليه خالد وقد اخرج زفيرا قويا ثم بدا النحات عمله وجلب كتله ضخمه من الصلصال وبدا يشكل اجزائها بعدما يلمح بطرف عينه خالد وبين الحين والاخر يقترب منه ليضع يده على راسه وكأنه يستخدمها للمقارنة بين قياساته ثم يعود مجددا إلى تمثاله الذي بدأت ملامحه تظهر شيئا فشيئا النحاتون يعملون بمهارة وسرعة فائقة ويقف خالد ومن معه دون حراك ينتظر كل منهم أن ينتهي من صنع تمثاله أن له يغادر ذلك المكان وأسرع الوقت من مروره حتى انتهى النحاتون من عملهم مع شروق الشمس وقد صنعوا ثلاثة تمثيل من السلصال يشبهون أصحابهم وقف نظره خالد الى تمثاله الذي كان يقف شامخا وتعتلي وجهه نظره حزن واضحه وهز راسه في حزن ثم نظر الى احد الفقيرين بجواره ماذا سنفعل الان بعد نحت تماثيلنا فرد الفقير بصوت واهن لم يعد لنا سوى ان نخوض منافسه السيكوله فساله خالد هل سنخوضها الان فرد قائد الحرس لماذا تتعجل ايها الفقير ان الوقت ما زال باكرا ستكون المنافسات بعد ساعات من الآن حين تكون الشمس عامودية أي منتصف النهار ثم أكمل مع شروق شمس اليوم فتح باب زيكولة وهناك الكثيرون من من كانوا بخارجها واشتاقوا إلى احتفالاتنا مرة أخرى وسيستغرق مجيئهم إلى هنا العديد من الساعات فتمتم خالد فتح باب زيكولة ثم تجهل ذلك الأمر وسأل قائد الحرس انني لا اتذكر جيدا ماذا سنفعل في تلك المنافسه لقد اخبرني اصدقائي من قبل عنها ولكنني لم اعد اتذكر فضحك القائد ساخرا ايها الفقير ستحدد زيكولا مصيرك كي لا تقول ان الطبيب هي من اختارت لك الموت ما عليك سوى ان تختار ثلاثه اماكن في تمثالك هذا وتحميهم بدروع صغيره وستطلق سهام زيكولا نحو تمثالك وان اصابتك سهام اكثر من غيرك كنت انت ذبيحه يومنا تصمت خالد مجددا ونظر الى اهله يا رب ساعدني مر الوقت واقتربت الشمس ومد عامودها ظهرا على الارض واجتمع الالوف من اهالي زيكولا بساحه كبيره بالمنطقه الوسطى وصفوا امام منصه خشبيه عاليه واخذوا يرقصون ويغنون وينشدون الاهازيج وحمل الكثيرون منهم اطفالهم فوق اكتافهم حتى اشار احدهم الى طفله انظر انها زيكولا ثم اشار الى المنصه حيث قام مجموعه من الجنود بازاحه قطعه قماشيه كبيره كانت تخفي اسفلها عامودين خشبيين سميكين ويصل طول كل منهما الى 3 امتار وبينهما قرص خشبي دائري يصل قطره الى ما يقارب مترا واحدا وتبرز منه ثلاثه اسهم طويله وتظهر من خلفه تروس حديديه تتباين احجامها ويزداد لمعانها تحت اشعه الشمس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 تجاوره زوجته وعلى ذراعيها رضيعيها وتجاورهما أسيل والتي وقفت واجمة والقلق ينبعث من عينيها ثم جلسوا جميعا ينتظرون بدء المنافسة الجميع ينتظرون الجميع يترقصون وأسيل تنتظر أن ترى خالد يدق قلبها بقوة تنظر إلى السماء مجددا وتتحرك شفتها متمتمة بها مسات غير مسموعة حتى وجدت الجنود يحملون التماثيل الثلاثه ويصعدون بها الى المنصه الخشبيه ويسير من خلفهم خالد ومن معه فتصارعت انفسها وهللت الالوف المتواجده حتى وجدوهم يصعدون المنصه بعدها التفت قائد الحرس الى شرفه قصر الحاكم وانحنى اليه فاشار اليه بان تبدا المنافسه فالتفت مجددا الى خالد والفقيرين معه ثم اشار الى احد الفقيرين ستبدا انت اين ستضع دروعك ثلاثه فنظر اليه الفقير في صمت ثم تقدم بعدما فكت قيوده ونظر الى زيكولا ثم التفت الى تمثاله وانطق ساحمي ذراع تمثال الايمن من اعلى وفخذ تمثال الايسر واسفل بطنه فصاح قائد الحرس باحد جنوده ضع دروعه كما اراد فوضع جندي دروعا حديديه صغيره تلائم الاماكن التي ارادها الفقير ثم حمل التمثال ومعه جندي اخر الى امام زيكولا لا تفصلهما سوى امطار قليله صمتت الاهازيج وصمت من يتواجهون وكان انفاسهم قد حبست ثم نطق قائد الحرس مجددا الى الفقير سينطلق كل سهم من سهامك الثلاث هنا تشير الى حارس زيكولا فرد الفقير بصوت واهن حسنا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 ثم ينتقل بين العامدين الخشبيين في حركة عشوائية لا يستطيع أحد توقعها وخالد ينظر إلى ذلك الكرس وقلبه يضق بقوة ويحدث نفسه مستحيل أن أحدد اتجاه السهم حتى أشار الفقير الأول إلى حارس الزيكولة فجذب الرجل الذراع الخشبي القصير على الفور فانطلق السهم الأول نحو تمثاله فأصاب عنق التمثال فصاح الحضور ثم أكمل الكرس دورانا وبعد لحظات اشار الفقير مجددا الى الحارس فانطلق السهم الثاني فاخترق ذراعه الايسر فصاح الناس مجددا وظهر التوتر على وجه الفقير ونظر الى زيكولا كثيرا والى قرصه الذي يدور ثم اشار الى حارس من جديد فانطلق سهمه الاخير فاصطدم بدرعه الحديدي فوق اسفل بطن تمثاله فزاد صياح اهالي زيكولا ودقه الطبول وابتسم الفقير قليلا بعدما لم يصب تمثاله سوى سهمان ثم اشار قائد الحرس الى الفقير الاخر هيا تقدم لتحمي تمثالك فتقدم هو الاخر وفعل مثل ما فعل الفقير الاول وكلما اشار الى حادث السيكولا صاح الناس مجددا حتى صاحوا حين انتهى من سهامه الثلاث ولم يصب تمثاله سوى سهم واحد اخترق بطنه السفلى وقد رقص فرحا مع دقات الطبول بعدما ايقن انه قد نجا بذلك حتى اشار قائد الحرس الى خالد هيا لم يعد سواك اما ان تنجو بان لا يصيب تمثالك سهام او يصيبه سهم واحد او يصيبك سهمان فتعاد المنافسه بينك وبينه ثم اشار الى الفقير الاول اما غير ذلك فستكون ذبيحه غد فتقدم خالد نحوه مثله ووقف امامه دون ان يفعل شيئا فصاح به القائد مجددا هيا اسرع فنظر خالد الى قرص الزيكولا والذي جُرعت به سهام من جديد ثم نظر عاليا الى شرفة قصر الحاكم حيث تجلس اسيل بعدها نظر الى تمثاله واغمض عينيه وتمتم بآيات قرانيه ثم فتحهما ونظر الى القائد اريد ان اضع دروعي كي تحمي صدره مثالي وعضد ذراعه الايسر ثم صمت مجددا ونظر الى زيكولا ثم التفت الى تمثاله واريد ان احمي راس تمثالي فاشار القائد الى جنوده بان ينقلوا تمثاله امام زيكولا وان يضعوا دروعه مثل ما اراد ثم امر حارس زيكولا بان يبدا دوران قرصها فبدات التروس تتحرك من جديد وخالد يراقب القرص الذي يدور مسرعا ويتحرك بين العمودين الخشبيين حتى سم الله ثم اشار اليه فانطلق السهم الاول فصاح الجميع حين اصاب فخذ تمثاله الايمن فدق قلب خالد بقوه ودق قلب اسيل وانتفض وكانها تسمع دقاته والقرص يواصل دورانه وخالد لا يعلم ماذا يصنع لا يرى تلك السهام بالقرص وايهما سينطلق ثم اشار الى الحارس مجددا فانطلق السهم الثاني فاصاب فخذه الايمن مره اخرى فامسك خالد براسه وحدث نفسه وكان انفاسه قد تقطعت تمالك يا خالد تمالك عليك ان تفكر قليلا لم يعد سوى سهم واحد إما أن تعاد المنافسة وإما أن تكون ثباح غد وأسيل تحدث نفسها تمالك يا خالد تمالك ثم نظر إلى القرص مجددا والجميع أنفاسهم محتبسة ينتظرون إشارته الأخيرة وحارس الزيكولة يبتسم ويتأهب كي يجذب ذراعها ومزالت عينا خالد تتحرك مسرعا بين قرص الزيكولة وبين تمثاله الواقف أمامه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 أشار خالد إلى حارس الزيكولة بأن يطلق سهمه الأخير وقد احتبست أنفاسه حين بدأت يد الحارس تجذب ذراع الزيكولة ثم انطلق السهم الثالث فأصاب فخذ تمثاله الأيمن مرة أخرى فصحت الألوف المتواجدة بأنه ذبيح زيكولة وضقت الطبول من جديد وقد اختلفت ضقاتها عما قبل المنافسة وخالد ينظر إلى تمثاله في ذهول وقاله قد احمر وجهه وزاد العرق على جبينه ثم نظر الى من ينقصون ويحتفلون وكانه لا يصدق نفسه وحدث نفسه في ذهول انا ساصبح غدا تتصارع انفسه ويدق قلبه بقوه ويضع يده حول رقبته يتحسسها وكانه في كابوس يود ان ينتهي منه اما اسيل فقد غادر شرفه الحاكم على الفور بعدما لم يستطع خالد النجاة من السيكولا وقد اثار مغادرتها فجأة دهشة الحاكم وزوجته واسرعت الى حجراتها تحدث نفسها لو وضعت دروعك لتهمي فغذة مثلك الايمن لنجوت ماذا افعل سيصبح غدا ودموعها على وجهها وتسرع واقلها لا يتوقف عن التفكير وتتحدث الى نفسها مجددا بصوت مسموع انا من سبب كل ذلك انا من اخبرته عن مكاني راس المثلث عندما تركته يدفع من وحداته الكثير دفعه واحده دون ان اوقفه كان لي الحق ان اعترض على ذلك انا ما دفعته به الى الزيكولا ثم دلفت الى غرفتها وما زالت تصيح الى نفسها ماذا افعل ماذا افعل سيذبح من احبه غدا ثم وضعت راسها بين يديها وصمتت وكان اصابها الهدوء اصبح الطريق الممهد بين المنطقه الوسطى والمنطقه الشرقيه مزدحما بالكثير من العربات والاحصنه والمشاه من اهالي زيكولا بعدما بدا الكثيرون منهم ينتقلون الى المنطقه الشرقيه حيث ارض الاحتفال وكان بينهما عربه بها خالد مكبل اليدين والقدمين وامامه قائد حرس الحاكم والذي نظر الى خالد ستبيت ليلى ببيت فقراء المنطقه الشرقيه فلم يرد خالد واظل صامتا فاكمل القائد على canto salbi ما انت فيه ستموت فداء في لمولود الحاكم ترى كم ستجلب السعادة لكل هؤلاء الاشخاص ثم اشار الى خارج العربه وصمت ثم اكمل بعض لحظات اطرا ذلك الزحام انه ليس زحام الاكبر ان الكثيرين لم يحضروا زيكولا اليوم هنالك من خرجوا بعد فتح باب زيكولا ولكن مع شروق شمس غد سيغلق بابها وسترى كم من اهل زيكولا سيحتفلون معك بيوم عيدنا فصاح به خالد غاضبا اريدك ان تصمت اريدك ان تصمت فظهر الغضب على وجه قائد الحرس وتقلصت حاجبة ثم صمت وتابع خالد نظره عبر نافذة العربة مر الوقت وقد وصلت العربة الى المنطقة الشرقية مع غروب الشمس ومرت امام البحيرة التي طالما مكث خالد على شاطئها ثم اسرعت باحد شوارع تلك المنطقة حتى توقفت امام بيت يتواجد امامه الكثير من الجنود فنظر القائد الى خالد في غلظه هيا لقد وصلنا بيت الفقير ما زالت اسيل بحجرتها بقصر الحاكم تجلس على ارضيه الحجره مسنده ظهرها الى الحائط وتنظر الى اوراق خالد امامها حتى انهضت واحضرت ورقه جديده وامسكت بقلمها وازادت من اضاءه المصباح الناري وكتبت زيموت من احبه غدا وانا من سيحتفل ثم توقفت يدها عن الكتابه ونظرت الى ما كتبته فمزقت الورقه ثم نهضت لتتحرك جيئه وذهابا والتوتر يكسو وجهها حتى نظرت خارج شفتها فوجدت الظلام قد حل وبدات الالعاب الناريه تضيء سماء زيكولا ثم سمعت صوتا وصفته ياتيها من الخارج سيدتي سيد الحاكم يسالك ان كنت تودين الذهاب ضمن موكبه غدا الى المنطقه الشرقيه فلم تجبها اسيل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 لم يمر ببطء لعل تلك اللحظات تحمل املا جديدا حتى فتح باب الغرفه ودلف اليه احد الجنود وما هو رجل اخر قصير القامه وتحدث الجندي الى خالد ايها الفقير انهض سطح لي قراءك الان فرد خالد مندهشا ماذا فاكمل الجندي لا بد ان يكون ذبيحه زيكولا حليق الراس فصمت خالد ثم أشر الجندي إلى من معه بأن يستعد لبدء عمله فاقترب من خالد والذي بدأ عليه اليأس والاستسلام ولم يتحرك ثم وضع على رأسه مادة خضراء لزجة أخرجها من وعاء سجاجي بحقيبته وبدأ يدلكها بين شعر خالد الطويل ويضع المزيد منها ويزيد من تشبع الشعر بها ثم وضع القليل منها على لحيته وذلكها هي الأخرى ثم أخرج آلة حادة تشبه السكين الصغير ولكنها أقل سمكنة وبدا يحلق شعر خالد والذي بدا عليه الاستسلام كصاحبه وتساقطت خصلته بجواره متلاصقه وخالد يجلس صامتا ينظر الى الجندي امامه وكلما ساله الحلاق عن شيء لم يجب حتى انتهى الحلاق من راسه ثم اسرع فقص لحيته وابتسم الى خالد لقد انتهينا ايها الفقير ثم اخرج سطحا لامعا من حقيبته انظر الى نفسك فمضى دوره امامه بمكان تتخلله الاضاءه عبر باب الغرفه فلماى خالد نفسه وقد ازيل شعر راسه ولحيته بالكامل وبدا كانه اصلع الراس فهز خالد راسه في حزن ثم تحرك بجسمه الى ركن بالغرفه ونام على جنبه مجددا واضعا ذراعه اسفل راسه مرت ساعات قليله واقترب فجر يوم زيكولا وقد سيطرت الدهشه على قصر الحاكم بعدما اختفت الطبيبه فجاه ولا احد يعلم اين ذهبت ان غادرت فلماذا تركت اغراضها بحجرتها لا يعلمون انها قد وصلت الى المنطقه الشرقيه واتجهت الى بيت الفقير حتى اوقفها احد الجنود فابتسمت اليه انا طبيبه زيكولا واريد ان ارى الفقير الان فصمت الجندي ثم اجابها حسنا سيدتي ولكن عليك المغادره سريعا ثم فتح باب الغرفه ودلفت اليها فوجدت خالد نائما فاتحا عينيه باحد اركانها وقد حلق رأسه فحاولت ان تتمالك نفسها وان تمنع سقوط دموعها ثم جلست بركن اخر بالغرفه دون ان تتحدث ومرت دقائق وهي تنظر اليه وكلما ارادت ان تتحدث تصمت مجددا وخالد ينظر اليها صامتا حتى نطقت كيف حالك يا خالد فلم يرد خالد فصمتت مجددا ثم اكملت بصوت هادئ كنت احذرك دوما حين كنت تفقد ذكائك ان قضت فتا ولم تاخذ مقابلا ان قضت طفله من المرض ولم تقبل ان تاخذ شيئا مقابلا الخير واختلط صوتها بالدموع اخبرتك اننا في زيكولا ولا بد ان تاخذ مقابلا لكل شيء ثم صمتت قليلا ورشفات بعض دموعها ارى انك غاضب مني ولكنني اعلم انك تحب الخير اريدك فقط ان تسال نفسك هل كنت ستظلم احدا اخر ان كنت مكاني ثم نظرت اليه وعلى صوتها مجددا لماذا لا تجب ثم نهضت وتحركت نحوه واقتربت منه واكملت الم انك تحبني يا خالد ولكن عليك ان تضعف حبك الكثير من المرات كي تعلم كم احبك فنهض خالد من نومته وجلس في مكانه ثم تابعت سيل خالد لن اتركك تموت هنا فرد خالد في ضعف وقد اسند راسه الى الحائط ماذا ستفعلين هل ستعطيني من ذكائك؟ وإن كنت ستعطيني فمقابل ماذا؟ لا أمتلك شيئا أعطيه لك مقابلا ثم ضحك ساخرا وناظر إلى سقف الغرفة عن مجيدا أن في تلك المدينة لا بد أن يكون هناك مقابلا لانتقال الذكاء ثم تحدث في هدوء اذهبه واحتفل غدا مع من يحتفلون إنهم ينتظرون ورودك غدا إنهم ينتظرون ابتسامتك إليهم فصمت تاسيل حتى دلف الجندي الى الغرفه ونظر اليها سيدتي عليك ان ترحلي فنظرت تاسيل الى خالد ثم بدات تخطو خارجا من الغرفه وما ان وصلت بابها وكاد الجندي يغلقه حتى اسرعت عائدة الى خالد ونظرت اليه ووضعت راسه بين كفيها خالد اريد ان تقبلني فنظرت اليها خالد ماذا فكملت اريدك ان تقبلني فحسب ثم تسقطت دموعها من جديد اريدك ان تقبلني يا خالد ان كنت تحبني حقا فقبلني فصمت خالد فابتسمت والدموع تملأ عينيها حسنا ساقبلك انا ثم بدات تقبله والجندي ينظر الى ما تفعله اسيل في دهشه ويتسم وكانه يتمنى لو كان هو الفقير بعدما طالت قبلة اسيل وكانها لا تابه بشيء مما حولها حتى انتهت ثم نظرت الى خالد مرة اخرى وغادرت على الفور اشرقت الشمس واغلق باب زيكولا وتعالت مع غلقه دقات الطبول حتى فتح باب غرفة خالد وتقدم اليه قائد الحرس هيا ستبدا الاحتفالات بعد قليل ثم امر جنوده بان يحضروه و اركبه عربه يغطيها قماش اسود اللون يستطيع خالد ان يرى الناس من خلال فتحه صغيره به دون ان يراه من خارج العربه فتحركت العربه وخالد ينظر الى الكم الهائل من الناس الذين ياسرون بانتظام ويرتدون ملابسا تبدو جديده الرجال يمسكون بايدي النساء والفتيان يمسكون بايدي الفتيات ويسيرون في فرحه شديده يضع كل منهم حول رقبته عقدا من الورد وتظلهم الموسيقى التي يعزفها مجموعه من الاشخاص اصحاب زي مختلف ثم نظر حزينا الى الشبان الذين يمتطون احصنتهم وخلف كل شاب فتاته تلف يدها ليسره حول خصره واليمنى تمسك بها ورودا وتلوح بها ينظر الى الحركات البهلوانيه ويزيد حزنه بانهم يحتفلون بذبحه يتحدث الى نفسه بانه قد احتفل معهم منذ شهور بذبح فقير غيره انهم لا يشعرون بما يشعر به الان تسير العربه وسط الزحام وقلب خالد يدق بقوه هنا يجد الصبيان يشيرون الى عربته ذات القماش الاسود ويصيحون انظروا انها عربه الذبيح ولدين صاحا مجددا حين اشاروا الى عربه فخمه تسير بالموكب انها عربه الطبيبه هيا لنلتقط الورد وخالد ينظر اليهم في اساء ويتذكر حين التقط ورده اسيل وابتسمت اليه حين اصابته الدهشه بعدما ظهرت فتاه اخرى غير اسيل وبدات تلقي بالورود اُستتعجب من يسيرون وأكمل الموكب مسيره حتى وصل الجميع إلى ساحة الاحتفال. ألوف من أهالي زيكولا متواجدون. الجميع يقفون أمام منصة الذبح ينتظرون وصول الحاكم كي يبدأ الاحتفال. وخالد يمكث بعربته يعلم أنها لحظات وسينتهي كل شيء. الجميع يترقصون. الفتيان يداعبون الفتيات والفتيات ترقصن وتهتز أجسادهن مع الموسيقى. وتبدو عليهن السعادة الشديدة. وذحام بكافه ارجاء ساحه الاحتفال وبينهم يامن الذي يتحرك بصعوبه ويريد ان يصل الى الصفوف الاولى القريبه من المنصه وقد بدا عليه التعب الشديد وربما كان الوحيد بين من يحتفلون الذي لا يرتدي ملابسا تليق بذلك الاحتفال بل كانت ملابسه باليه تلايم وجهه الذي يكسوه الحزن حتى سالته فتاه لماذا لا ترقص فلم يجبها واكمل سيره وسط الزحام حتى دقت الطبول وعلى ماها صوت النفير بعدما وصل الحاكم وزوجته ومساعديه واتخذوا اماكنهم بسرادق فخم مرتفع امام منصه الذبح ثم صعد رجل ضخم الى المنصه الخشبيه وبيده سيف طويل ونظر الى الحاكم وانحنى له بعدها دقت الطبول كثيرا وصمتت الموسيقى وصعد جنديان اقوياء يجران خالد حالق الراس مكبل اليدين والقدمين فدقت الطبول مرة اخرى ونزل اهل المدينة جميعهم على ركبهم بعدما اسقط خالد على ركبتيه والناس ينظرون اليه وبينهم يامن الذي اثر ان يغمض عينيه ثم نظر السياف مجددا الى الحاكم فاشار اليه ان يتابع عمله وكاد يوخز ظهر خالد كي يشق برأسه حتى صاحت بين من يقفون انه غني انه غني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 انظروا الي انه ليس فقيرا وانا ايضا لست فقيرا ان كنتم تريدون ان تذبحوا من ليسوا فقراء احتفالا بمولودكم فاذبحوني معه ثم فوجئ خالد بام الصبي الذي انقذه من ضربه الشمس تسرع مع طفلها الى المنصه وتشت على ركبتيها وصاحت لقد انقذ هذا الشاب ولدي ولن اتركه يموت ظلما حسنا انا وولدي لسنا فقراء ايضا فاذبحونا معه ثم صاحت فتاه من بين من يقفون بالاسفل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 وسقطوا على ركبهم بجوار خالد وجميعهم يقولون ان كان سيذبح فانهم يريدون ان يذبحوهم ايضا طالما تواجد الظلم بذلك اليوم حتى نظر السياف الى الحاكم وكانه لا يدري ماذا يفعل بعدما امتلأت المنصه بالكثير من عمال زيكولا فانهض الحاكم وسال احد مساعديه اين طبيبه زيكولا فاجابته احدى الصفات ليس لها وجود منذ الامس سيدي فصاح الى مساعده اريد طبيبا تلك المنطقه على الفور فتقدم احد الاشخاص وانحنى اليه ثم تحدث انا طبيب المنطقه الشرقيه بعد الطبيبه اسيل فنظر اليه الحاكم اريدك ان تخبرني كم يمتلك هذا الشاب من ذكاء فنحنى اليه الطبيب مجددا حسنا سيدي ثم اتجه الطبيب الى المنصه واقترب من خالد والصمت قد خيم على الجميع يترقبون ذلك الطبيب وقلب يامن ينتفض بقوه واحتبست انفاسه وهو يراه يضع يده على جلد خالد ويمسك بثنياته ثم نظر اليه كثيرا ثم عاد الى الحاكم سيدي انه ليس فقير انه يمتلك الكثير من وحدات الذكاء تجعله اكثر ثروه من الكثير من اهالي زيكولا تساله الحاكم وكيف لم ينجو من زيكولا فابتسم الطبيب نعلم جميعا ان زيكولا لا تمثل قدرا يا سيدي وقد لا ينجو منها اكثرنا ثروه فصمت الحاكم ثم نظر الى الطبيب مجددا ولماذا اخترت الطبيبه وهو يمتلك تلك الوحدات من الذكاء اتريد ان يكون الاحتفال بولدي بان اظلم احدا ثم تابع انها بما فعلته خائنا لزيكولا ثم نظر الى احد مساعديه لم تعد تلك الفتاه طبيبه ذيكولا بعد اليوم بل لم يعد لها مكان بزيكولا لا يوجد بيننا مكان لخائنا ثم نظر الى خالد الذي كان يترقب الحاكم دون ان يسمع حديثه بينه وبين مساعديه وطبيبه لقد عفون عنك يا بني اننا لا نظلم احدا ليست زيكولا ايضا ظلم سيكون مولودي اكثر سعاده وفخرا باحتفالك معنا ثم امر قائد الحرس بان يطلق صراحه فصاح الجميع موهللين واسرع يامن الى المنصه واحتضن خالد ودموعه تتساقط لقد نجوت يا صديقي لقد فعلتها كنت علما انك ستنجو ثم اقترب خالد من ذلك الفتى الذي صعد الى المنصه فابتسم الفتى واحتضنه مبارك عليك ايها القوي فابتسم خالد وعيناه تلمعان بالدموع لقد انقذت حياتي فابتسم الفتى انت من انقذت حياتي اولا ثم بدات الاحتفالات من جديد وتعالت الموسيقى والتي بدت وكانها اكثر بهجه وبدات الفتيات ترقصن من جديد وكثير من اهل زيكولا يتجهون الى خالد ليصافحوه وخالد يسير بينهم وتتقلب عيناه بكل مكان يتحرك بين الزحام بصعوبه يبحث عن شخص واحد لا يريد سوى ان يجده انها اسيل يتحرك في كافه الاتجاهات ويتمنى ان يجدها ويسال كل من يقابله هل رايت الطبيبه والموسيقى تتزايد وخالد يبحث بين الفتيات وكلما وجد فتاه تشبهها يقترب منها حتى يعتذر هنا لا يجدها هي حتى أصابه اليأس وغادر ساحة الاحتفال وجلس على جانب أحد الشوارع وحيدا بعدما فقد أيام وسط الزحام وظل يفكر بما حدث له وكأنه لا يعي شيئا مما عاشه وينظر إلى ذراعيه مجددا ويسأل نفسه كيف حدث ذلك وأين أسيل ولماذا لم تحتفل مع أهل زيكولة كعادتها حتى اقتربت منه طفلة صغيرة سيدي ألا كان تذهب إلى البحيرة الآن فابتسم خالد إليها لماذا فابتسمت الطفله ثم جلست بجواره واكملت لا اعلم لقد اخبرتني الطبيبه بالامس بان اخبر من ينجو من الذبح بان يذهب الى البحيره الجزء 20 اتسعت حدقه عيني خالد بعدما سمع هذه الكلمات طبيبه اسيل ثم اسرع عدوا الى البحيره يدق قلبه بسرعه لا تنطق شفتاه سوى بكلمه واحده اسيل وينطلق بين من يحتفلون ويرتطم بهم ثم ينحني لهم ليقدم اعتذاره ثم ينطلق مجددا وقد ارتسمت البسمه على وجهه حتى وصل الى شاطئ البحيره وظل يبحث عنها بكل مكان بهني وصاح بصوته اسيل اسيل لكنه لم يجدها وظل يصيح بصوته يناديها ولكن دون جدوى حتى اقترب من شجرتها التي طالما جلس بجوارها وقد بدا على وجهه حزن فلمح ورقه قد علقت بتلك الشجره وتحرك مع الرياح فالتقطها على الفور فوجدها تبدو كرساله تركتها اسيل وقد كتبت بها لا اعلم كيف ابدا حديثي ولكنني اتمنى ان تقرا كلمات تلك يا خالد ربما لست ماهر في الكتابه مثلك ولكنني اريد فقط ان اعبر عما يدور بذهني اريدك ان تعلم كم كنت احبك لقد اعبدتك منذ رايتك تنقذ الفتاه من الغرق وانت من جعلني اشعر بالانانيه بعدما لم اريدك ان تغادر وتترك سيكولا كنت اظهر لك مساعدتي ولكني لم اتمنى لك لحظه واحده ان تغادر خالد لم استطع ان ارىك ذبي حزيكولا واظل انا احتفل بذلك اليوم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 اريدك فقط ان تعود اليها وتعيشا سعيدين انا اعلم انها لن تجد مثلك واعلم جيدا انني لن استطيع العيش بعالمك عد اليها واتمنى ان تتذكرني بين الحين والاخر ربما تجد ذلك النجمه بالسماء فان وجدته فاعلم انني اراه ايضا واتمنى لك السعاده وقتها اعتقد انني لن اترك السماء ليله دون ان اتاملها بحثا عن ذلك النجم لقد أخبرتك أنني إن تركت زيكولة سأتركها لسبب قوي للغاية ولا أعتقد أنني سأجد سببا أقوى من إبقائك على قيد الحياة وأريدك أن تخبر يا من أنني أعلم جيدا أنه من يحب سيفعل كل شيء من أجل من يحبه سأذهب إلى بلد بيجانا وسأعمل هناك طبيبة أيضا أعلم أنهم في حاجة مري وسأخبرهم دوما عن ذلك الشاب الذي أتى إلى زيكولة وعمل الكثير من الخير دون ان يتقدم مقابلا له وفي النهايه اسمح لي يا خالد لقد احتفظت باوراقك التي طالما جعلتني اشعر بسعاده لم اذقها من قبل واتمنى ان تكون قد شعرت بكلماتي واعلم انني لست ماهرا بالكتابه ولكن علي ان ارحل الان قبل ان تشرق الشمس ويغلق بابو سيكولا همس خالد الى نفسه هائما بابو سيكولا ثم اسرع يعدو تجاه باب سيكولا يجري ولا يشعر بشيء من حوله يجري ولا تدور براسه سوى كلمات اسيل يجري مسرعا كانه لم يجري من قبل يتمنى ان تقله الريح الى ذلك الباب ان يراه ويندهش ويرتطم بهذا وذاك ويواصل عدوه ويسقط وينهض ليعدو مره اخرى يستمع الى انفاسه المتسارعه ويكمل عدوه سقطت منه ورقه فتركها واكمل طريقه حتى وصل الى باب سيكولا فوجده مغلقا وامامه حارس ضخم الجثه فصاح به خالد اريد ان اخرج فابتسم الحارس لقد 열ق الباب مع شروق شمس اليوم فصاح خالد مجددا لا بد ان اخرج فظهر الغضب على وجه الحارس حتى صاح خالد مره اخرى وحاول ان يزيح الحارس بذراعه فدفعه الحارس بدرعه فعاد خطوات الى الخلف وسقط ثم نهض مجددا وعاد الى الحارس اريد ان اخرج فضربه الحارس ضربة قوية بدرعه أسقطته على ظهره وجعلت الدماء تنزف من وجهه فاقترب منه يامن وأمسك بكتفائه هيا يا خالد لا بد أن نرحل من هنا فنهض خالد مجددا ونظر إلى باب الضخم وانتفخت عروق رقبته وصح بصوته وكأنه يود أن يهز جدران تلك المنطقة أسهيل أسهيل فجذوه يامن هيا يا خالد هيا لا بد أن نرحل عن هنا ثم اعطاه ورقه تاسيل التي سقطت منه وابتسم الي لا تستطيع اسيل العوده الى هنا مجددا كانت تعلم انها ستصبح في نظر تلك المدينه خائنه ففضلت ان تتركها بكافه ما تمتلكه فصاحبه خالد انها ليست خائنه فابتسم يامن اعلم بذلك يا صديقي لقد قرات تلك الورقه ثم نظر الي لقد ضحت بكل شيء من اجل حياتك يا خالد انت تعلم ما كتبته اليك ما تمنيته لك ان تعود الى حبيبتك في عالمك وان تعيش حياتك سعيدا هذا سيكفل لها السعاده عليك ان تفعل ما يجعلها سعيده الان فنطق خالد حزينا كان لا بد ان تعرف ان حبيبه تلك قد تزوجت فصمت يامن ثم ابتسم اليه لن تستطيع اسيل العوده الى هنا ولن تستطيع انت اللحاق بها عليك ان تعود الى بلدك لقد فعلنا الكثير كي تحقق امنيتك بعودتك الى بلدك فجلس خالد وامسك براسه وحدث نفسه بصوت مسموع لم اكن لارضى ان تفعل ذلك فصاح به يامن ولكنها فعلت ولم يعد هنالك وقت لما تفعله الان هيا انهض ثم جذبه قال ام انك صديقي ولكن ايها الصديق لا اريدك ان تظل هنا ببلدي عليك ان تعود الى بلدك فضحك خالد ساخرا بلدي كيف لا بد وانا صاحب البيت بالمنطقه الغربيه قد عاد اليه وانتهى كل شيء فصمت يامن ثم اكمل مبتسما او ربما لم يعد بعد ثم اكمل سيعود الى بيته بعد غد فنظر اليه خالد متعجبا كيف وقد اخبرنا الفتى بانه سيعود الى بيته مع يوم السكوله فابتسم يامن اعتقد ان 200 وحده ذكاء كافيه لتجعله يثوك بيته ليلتين فنظر اليه خالد في دهشه 100 وحده فابتسم يامن نعم فساله خالد مجددا اعطيته 200 وحده فاجابه يامن نعم فنظر اليه خالد كيف تدفع تلك الوحدات فاجابه يامن وما زالت الابتسامه على وجهه ليست اسيل فقط من تقدم المساعده حين جالتنا نتخلص من اخذي وحدات الحمايه كي ناكل دجاجا ونوفر وحدتين كل يوم لم اكن اكل الدجاج ثم زادت ابتسامته لم اخبرك من قبل انني لا احب الدجاج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 فهمس يامن الى اذنه هيا عليك ان ترحل الان الطريق الى المنطقه الغربيه طويل هنالك ينتظرك اياد ستعطيه ذلك الحصان حين تصل اليه ثم اشار الى حصان اسود قد عقله بالقرب منهما وتبدو عليه القوه فساله خالد وكانه لا يصدق مفاجاه يامن ومن اين لك بهذا الحصان فابتسم يامن لا تقلق لقد استاجرته كي اتي به الى هنا كان لا بد ان اسرع الى هنا ولكنني تذكرت أن الحصان لابد أن يعود إلى صاحبه بالمنطقة الغربية وأنا إن ذهبت إلى هناك كي أعيده فكيف أعود إلى هنا مجددا؟ ثم أكمل ضحكا أنا جئت به وأنت ستعود به فابتسم خالد أكيد مش لأي صاحب زيك يا يامن فابتسم يامن ها أنت قد عدت إلى لهجتك الجميلة يا صديقي هيا لا تضيع وقتك وتذكني دائماً وانا ساضل هنا لاحكي للصغار ان صديقي صاحب اغلى كتاب واغلى قبله بتاريخ زيكولا القبله التي انقذت حياته يوم زيكولا ثم اتى بالحصان الى خالد فانططه خالد ونظر اليه يامن تعلم ان هنالك شابا قد يكون اخي بالمنطقه الشماليه ان قابلته يوما وكان في حاجه الى مساعده فلا تتاخر عليه فابتسم يامن ثم ضرب مؤخره الحصان بيده وصاح هيا الى طريقك سيعطيك اياد كتابك حين يجدك اما انا ساذهب لاحتفل مع اهل زيكولا اشعر انني في حاجه كي ارقص مع احدى الفتيات كثاني تلك الجرعه من الحزن في الاوقات السابقه بدا خالد يتحرك بحصانه وينظر الى يامن الذي يقف مبتسما ويلوح له بيده والحصان يتحرك ببطء وخالد ينظر الى بيوت المنطقه الشرقيه وقصورها التي عاش بينها لشهور حتى اختفى يامن عن انظاره وتحرك نحو البحيره فابتسم ثم اقترب منها وارتجل ونزل ليشرب من مائها ثم انططى حصانه مجددا وأمره أن ينطلق في طريقه إلى المنطقة الغربية والشمس تصطع فوق رأسه الحليق يتطاير قمصه مع الهواء ويسرع حصانه كأنه سهم يشق الطريق نحو الغرب بينما تنطلق أسيل بحصانها خارج زيكولة جهبي جان نحو الشرق يسير كلاهما في طريقه ويبتعد كل منهما عن الاخر خالد لا يفكر الا في كلمات اسيل واسيل لا يدور براسيها سوى خالد يبتسم حين يتذكر حديثه اليها عن التلفزيون وتبتسم هي عندما تذكرت احمرار وجهه حين قبلته ينطلق الحصانان كل نحو قدره الذي اختاره صاحبه وتتحرك فوقهما الشمس من الشرق الى الغرب وكانها تراقبهما على ظهر تلك الارض وهما مجتمعان للمره الاخيره وخالد يسرع ويقلب عينيه بين صحرائي زيكولا وكانه يودع وينظر الى مناطقها التي يمر عليها ويشير اليها بيده وكانه يخبرها بانه سيرحل واسيل تغمض عينيها كانها تتمنى لخالد ان يحقق ما يريد حتى بدات الشمس في الغروب إيذانا برحيل ذلك النهار حل الليل وقد وصل خالد الى اطراف المنطقه الغربيه واتجه نحو البيت الذي يقصده على الفور وما ان وصله حتى دلف اليه بحصانه وهنالك وجد اياد في انتظاره والذي صاح لقد سمعت بما حدث اليوم هنيئا لك يا صديقي فابتسم خالد شكرا يا صديقي ثم ارتجل واشار الى حصانه هذا هو الحصان الذي استاجره يامن انه اسرع حصان رايته بزيكولا لقد احسن يامن الاختيار تلك المره فابتسم اياد ثم اخرج كتابه وهذا هو كتابك فابتسم خالد ما زلت ادين لك باجر متابعه حفر ذلك النفق. فضحك اياد لقد اعطاني يامن ذلك الاجر لم اطلب الكثير. فابتسم خالد يامن؟ فساله اياد هل سترحل الان؟ فابتسم خالد نعم. فاكمل اياد لقد قرات بعض صفحات من كتابك. لقد اسعدك الحظ يا خالد ان ليلى بدرا ايضا سيكون سرداب فريق مضاءا. فابتسم خالد بعدما تذكر ان السداب يكون مضاءا ليله البدر ثم نظر اليه اياد واعطاه مصباحا ناريا ذلك المصباح سيلزمك حتى تمر من النفق ان تهويه بنفقنا جيده ولكن تعلم ان اناره ذلك المصباح ستنتهي مع انتهاء زيته فابتسم خالد حسنا ولكن عليكم ان تغلقوا طرف ذلك النفق بعد ذهابي فابتسم اياد بالطبع يا صديقي ان اكتشف احد ما فعلنا فسنصبح خائنين لزيكولا فوضع خالد يده على كتف اياد ثم صافحه وضع كتابه بين بطنه وبنطاله اسفل قميصه واتجه الى فتحه ذلك النفق ونزل السلم الخشبي بها وبيده المصباح واشار الى اياد مودعا له بعدها نظر خالد الى النفق الافقي فوجده مظلما فسما لها وبدا يزحف على ركبتيه وبيده المصباح وينظر امامه ويحدث نفسه ليست الا انثار واكون خارجاتي كلها وينظر امامه يتحرك مسرعا ويشعر ان نشاطه قد عاد اليه بعدما افتقده الايام السابقه يحدث نفسه ارحل من اجل اسيل ارحل من اجل جدك ارحل من اجل يامن ويواصل زحفه ويتجنب الدعامات الخشبيه التي تركها من صنعوا ذلك النفق يتوقف للحظات ليلتقط انفاسه ثم يبتسم ويحدث نفسه مجددا ما زلنا في البدايه يا خالد هيا ثم يكمل تحركه حتى لمح الفتحه الاخرى للنفق والنور يتسرب خلالها فاسرع من تحركه يجذبه الامل نحوها هيا يا. هيا يا خالد هيا انها لحظات هيا هكذا كان يحفز نفسه ويزحف بقوه حتى وصل الى تلك الفتحه وقفز الى خارجها وما زال مصباحه بيده حتى وجد نفسه بأرض رمليه يظهرها نور البدر الذي يسطع بالسماء والتفت ليدق قلبه بقوه حين وجد صوره زيكولا بشموخه خلفه فصاح فرحا انا خارج زيكولا انا خارج زيكولا وظل يعود بقدميه خطوات للخلف وينظر الى سور زيكولا والى ارتفاعه الشاهق الذي طالما كان عائقا له حتى انزلقت قدمه في الرمال فجاه وسقط على ظهره وسقط المصباح بعيدا عنه فما لبث أن يمد يده كي يلتقط حتى وجد جسده يسقط بحفرة وسط الرمال ظل جسده يهوي للأسفل ويرتطم بجدران تلك الحفرة ويهوي أكثر فأكثر دون أن يتوقف ويمسك برأسه التي ارتطمت كثيرا وبدأت الدماء تنسف منها حتى بدأت حركته تقل شيئا فشيئا ثم توقف جسده عن الاططام لينظر أمامه ليجد نفقا ممهدا يتجه بانحناء لأسفل ولا احد الاتجاهات فصحى خالد انه احد فرعي سرداب فريك ثم اخرج الكتابه من بنطاله وقبله وصرح انني لست في حاجه الى مصباح انه مضاء بنور البدر ثم اسرع به يجري الطريق ياخذه لاسفل لا يفكر بشيء سوى ان يسرع بذلك الطريق يريد ان يصل الى ما يريده يعلم ان انحناء الطريق للاسفل ربما لسبب لا يعلمه انه صمم كذلك ربما كان سببا كي يحتوي فم عايزي كولا بالكامل او ربما كانت هنالك فروع اخرى لتحدث الى نفسه وتدور بعقله تفسيرات لا ياباه بها كثيرا حتى سقط وتدحرج بجسده مجددا فابتسم وانهض واكمل عدوه وكلما سقط تدهرج قليلا ثم ينهض مجددا ويكمل عدوه وظل يواصل طريقه والوقت يمر وكلما اصابه التعب وقف للحظات كي يلتقط أنفاسه ثم يسرع مجددا ويحدث نفسه ليحفزها هيا يا خالد هيا لم يعد سوى القليل حتى زاد تعبه فجلس واسند ظهره الى جدار ومسح بذراعه حبات العرق التي اغرقت جبينه ثم نهض مجددا وسار بضع خطوات حتى وجد صورة تشبه الصورة التي وجدها حين نزل السرداب لاول مرة والصوره التي نقشت على سور تيكولا بالمنطقه الغربيه فوقف امامها وابتسم فوريك وما ان مر امامها حتى شعر بذات الهزه العنيفه التي حدثت من قبل حين مجئه للسرداب للمره الاولى ونظر خلفه ليجد جدران السرداب قد بدات في الانهيار فابتسم وبدا يعدو ويسرع والجدران تنهار من خلفه تخطو قدماه مسرعه يعلم ان الانهيار من خلفه يدفعه لطريق المقصود يسرع ويخشى ان يلحقه الانهيار فتتحطم معه اماله هيا يا خالد حفز نفسه هيا حتى بدا الصوت يقل من خلفه وهدات الحركه العنيفه ولم تعد هنالك انهيارات للجدران وما ان نظر امامه حتى وجد نفسه في طريق للسرداب اكثر اتساعا وجدرانه منقوشه بنقوش كثيره فصاح سرداب فوريق سرداب فوريك الاساسي واسرى به وترتطم قدماه بالهياكل العظميه المنتشره بارضيته واكمل جريه حتى وصل الى سلمه الطويل فاسرى اليه وصعد درجته يخطو العديد منها بخطوه واحده منه يحدث نفسه لم يعد سوى القليل يا خالد يصعد ولا ينظر خلفه ينظر الى درجات السلم المتبقيه ويخطوها مسرعا حتى وصل الى اعلاه فتوقف وانحنى يمسك ركبتيه ليلتقط أنفاسه وكأنه يفكر ويتذكر يوم نزوله السداب للمره الاولى وحدث نفسه بصوت يسمعه ها انا قد مررت من السرداب الان النفق هل كانت تصرخ يا خالد لا يوجد هواء بالداخل ثم صمت واكمل ولا توجد اضاءه هلك انت تتذكر جيدا كيف كان مسارك بهذا النفق ثم اغمض عينيه وكانه يتذكر ثم فتحهما مجددا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 تحركه كميه الهواء التي التقطتها منذ دخوله بعدما لم تكفي فتحه ذلك النفق لتدخل المزيد من الهواء وكانه قد صمم ليكون قبرا للاختناق حتى لو لم يكن مغلقا بالكامل ويبدا خالد يشعر بالاختناق ولكنه اكمل طريقه وتسارعت انفاسه ودق قلبه مسرعا وبرزت عيناه حين ارتطمت قدماه بشيء صلب وحين تحسسه ادرك انه سلم النفق فصعد درجته على الفور حتى اصطدمت راسه بابه الفولاذي الذي قد اغلق حين انكسر اللوح الخشبي فبدا يدفعه بقوه يعلم انه يستطيع ذلك يدفعه ويحاول ان يرفعه يحفز نفسه وقد اخرج ما لديه من هواء هيا يا خالد انها لحظات هيا ويضغط على اسنانه ويدفعه بكتفه حتى بدا الباب يرتفع قليلا وندفع الهواء الى صدره هيا يا خالد حتى ارتفع الباب باكمله وقفز خالد الى خارجه وسقط بجواره وصدره يعلو وينخفض مسرعا وصاح انا رجعت انا رجعت وامسك براسه وكانه لا يصدق نفسه يجلس بجوار الباب الفولاذي ينظر اليه ويتحسس وجهه وكانه يتيقن انه ليس نائما ثم ينظر الى ملابسه الزيكوليه ويتحسس راسه ليجده حليقا فادرى ان انها حقيقه ثم اغلق باب النفق من جديد واسرع الى الخارج فوجد ظلاما يسود السماء ثم عبر السور العالي الذي يحيط بذلك البيت المهجور وما ان عبره حتى سمع اذان الفجر يهز كافه اجاءِ بلدته البهو فريك فابتسم وبدا يكرر اذان كلما سمع كلمه وأسرع بين شوارعها الخالية وكلما رأى أحد الأشخاص يمر حاول أن يختبئ حتى لا يراه بهذا الزي حتى اقترب من بيته وما إن وصل إليه وضق الباب بقوة حتى وجده مفتوحا قليلا فأدرك أن جده قد فتعه كعادته مع حلول الفجر ثم دلف إليه فوجد جده يصل الفجر جالسا ويعلو صوته بآيات من قرآن فجلس خلفه في انتظاره وتساقطت دموعه حين سمع دعاءه بأن يعود إليه سالما حتى انتهى والتفت فوجد خالد خلفه فتصارعت أنفاسه وكأنه لا يصدق نفسه واحتضنه بقوة ودمعت عينه خالد أما خالد فقد بكى كثيرا حين احتضنه جده وكأنه لا يصدق نفسه وظل يحتضنه ويمسح رأسه بكبفه ويبتسم بينما يرتشف دموعه كنت بقول لك أرجع لك عبده قلت لك اني هرجع ثم سقط وكانه قد اغشى عليه ظل خالد نائما وبدا عليه انه لم ينم لايام طويله وبجواره جده يجلس لينظر اليه وقد بدل له ملابسه ولم يرد ان يفتح ذلك الكتاب الذي احضره معه خالد الا بعدما يخبره خالد بما حدث له اولا وقد مر يوم كامل دون ان يستيقظ خالد حتى نهض فوجد جده بجواره وما هو صديقه العجوز مجنون السداده الذي كان أول من يخبره عن حقيقة سرداب فوريك وما إن رآه قد فتح عينيه حتى صاح خالد صحي فابتسم خالد لابد أنكم قد أصابكم القلق فاندهج الرجل مما سمعه فضحك خالد عرف إن اللهجتي أو أثبت تغير بس أريب أوي هستعيد لهجتي البحو فريك فقاطعه جده يلا يا خالد احكي لنا ليه حصل لك ثم تدخل الرجل انت نزلت السرداب فعلا فابتسم خالد من اين تريدون ان ابدا قصتي ثم بدا خالد يحكي عما حدث له منذ نزوله ذلك النفق اسفل البيت المهجور بالقريه وما حدث له به ونزوله الى السداب فوريته الحقيقي وتلك الصوره به وما به من هياكل عظميه ثم خروجه الى ارض زيكولا وظل يحكي لهما وهم يستمعان الى كل كلمه يقولها يحدثهما عن قوه تلك المدينه وعن اهلها وعن طقسها الذي يبدو ثابتا مع تغير الفصول العام وعن عمله هناك وعن يوم زيكولا وعن يامن واسيل وعن رحلته خلف ذلك الكتاب الذي يوجد بين ايديهم ولكنه اثر ان لا يخبر جده بان اباه قد قتل كي يرثه ابنه بل انه لم يذكر سيره ابيه او اخيه على الاطلاق واثر ان يحتفظ بذلك السر خشيه ان يسبب مزيدا من الحزن لجده فظل يحكي ويحكي وتمر الدقائق وتتبعها الساعات ولم يتركاه دون ان يساله عن تفاصيل كل جملة يقولها حتى انتهى فنظر الى جده وصاحبه اريد ان يظل حديثنا هذا سر بيننا فاندهش صديق جده وليه من قلت للناس كلها انت بطل فاجابه خالد لن يصدقك احد لن يقول بطل سيقولون مجنون فقطاه الرجل مجددا الكتاب احسن دليل فابتسم خالد سيقولون انك احضرت ذلك الكتاب من مكان اخر اريد فقط ان يظل هذا السر بيننا اريدكما ان تعيداني بذلك فابتسم جده حاضر وابتسم الرجل وانا كما بوعدك ثم ضحك جده اكيد منى هتفرح لما تعرف انك رجعت دي على طول كانت بتسال عليك وعمرها ما سابتني لوحدي فساله خالد هي ما كوزتش ابتسم جده لا ثم اكمل منى بتدي لابوها دروس من جديد زي اللي بترد له وكل اللي عمله فيك كل ما يتقدم لها عريس ترفض وتبوظ الجواز لاي سبب وحلفت قدام الناس انها مش هتتجوز فابتسم خالد اكيد طالعه مجنونه لابوها فابتسم جده هي مش هتتجوز الا انت يا خالد فابتسم خالد لكني لا اريد الزواج الان حتى فوجئوا بمونة تدخل إليهم فجأة ونظرت إلى خالد في سعادة خالد أنا عرفت أنك رجعت فابتسم خالد نعم فأكملت أنا مبسوطة أوي أنك رجعت يا خالد فابتسم شكرا يا مونة أشكرك لأنك كنت بجوار جدي تلك الفترة فضحكت مونة أنت بتتكلم كده ليه؟ هو صفر أسر على كلامك ولا إيه؟ فضحك خالد نعم ثم انا هذا جده وصاحبه وتركاهما فابتسمت منى انا حلفت لابويا اني مش اتجوز الا انت وان ما اتجوزتكش مش اتجوز طول عمري واللي يعملوا يعملوا فصمت خالد دون ان يرد فتابعت خالد انا مش شايفاك فرحان بكلامي ليه انت حبيت حد ثاني وانت مسافر فابتسم خالد منى انا رجعت من السفر زي ما أنا. اعتبريني هبدا من جديد فابتسمت خلاص وانا موافقه نبدا سوا فنظر إليها خالد في هدوء أرجوك يا مونة أحتك شويت وقت علشان أرتب أموري فظهر الحزن على وجه مونة وهمت للمغادرة حاضر يا خالد ثم غادرت كان خالد يعلم أن مونة تحبه ولكنه أراد أن لا يتصرع في حديثه معها وأراد أن يتحقق من مشاعره تجاهها وخاصة أنه لم يفق بعد مما حدث له بزيكولة وبعده عن أسيل عزم على ان يجد عملا يحقق له ذاته وظل يبحث عن عمل ملائم لدراسته وذهب الى اماكن كثيره يبحث عن عمله دون ان يصيبه تعب او ملل ويتسن حين صديق الدنيا امامه ويحدث نفسه دائما لابد وان هنالك امل ماذا بعد نجاتي من الموت قبل لحظات يبحث نهارا ويعود الى شرفه بيته ليلا ليتامل سماء بلدته بحثا عن ذلك النجم اسيل حتى يغلبه النعاس فيضل نائما لتشرق شمس اليوم الذي يليه استمر في بحثه لمدة ايام وايام وامتدت لاسابيع حتى وجد عملا باحدى فروع شركة كبرى بمدينة المنصوره ومرت شهور وهو يعمل ويشعر بذاته في ذلك العمل وكلما واجهته مشكله قابلها بابتسامه يحسده عليها زملائه وتزداد بسمته حين يعود الى بيته فيجد جده يقرا مجددا بكتاب سرداب فوريق الذي لم يتركه الا بعض لحظات قليله منذ عودته ويطلب منه ان يخبره بالمزيد مما حدث له في سيكولا فيحكي له الكثير والكثير ويساله بعد انتهائه الا أن يخبر احدًا بذلك حتى جاء في يوم وعاد الى جده مبتسما يلا يا عبد انت مش عاوز حفيدك يتجوز فنظر اليه جده فتابع خالد احنا هنروح للمره الاخيره نخطب منى والله ابوها وافق هتجوزها لو ما وافقش هتجوزها برضه فابتسم جده واتجه معه الى بيت والدي منى واندهش خالد حين وجد والد منى قد تغير تماما التغير وقابلهما بكل حفاوه وتقدير وما ان تحدث جد خالد بانه يريد ان يطلب يد منى لخالد حتى نطق والدها بكل ترحيب يلا نقرفتها فابتسم خالد وابتسمت منى التي كانت تقف امام باب الحجره وعالت الزغاريد ببيتها ونهض خالد ليحتضن والدها ثم احتضن جده وقد حددوا موعدا قريبا لاقامة عرسهما مرت ايام كثيرة ومرت اسابيع وتابعتها بضعة شهور وخالد يعمل بقوة كي يستعد ليوم عرسه حتى جاء ذلك اليوم ال14 من سبتمبر وقد علقت الانوار امام بيته واجتمع الكثير من الاهالي ليهنئوه ويهنئوا جدته بهذا العرس وقد حل الليل وبدا حفل الزفاف وكم كان حفلا رائعا يترقص به من يعرفون خالد ومنى ومن لا يعرفونهما وخالد ينظر إلى الجميع وتتشابك ذراعه بثراع منا التي ظلت تهمس إليه طوال الاحتفال دون أن يسمع أي شيء لكنه كان يهز رأسه مبتسما دون أن يدرك عما تتحدث حتى انتهى الاحتفال ودلفا إلى شقةهما وامتلأ وجه منا بالخجل بعدما دلفا إلى حجرة نومهما فضحك خالد ثم ضحكت منا ونظرت إليه خالد بايد أننا هنبتد المشاكل من دلوقتي خالد مش أحر أوي أنا عوز تكييف فضحك خالد ولم ينطق ثم اتجه نحو شرفة الغرفة وفتحها كي أن دفع الهواء إليها حتى نظر إلى السماء فضق قلبه بقوة حين وجد ذلك النجم اللامع وحيدا مميزا بها وهمس إلى نفسه في ذهول أسيل فأكملت منا وهي تجلس بفستان سفافها على سرير الغرفة خالد أنا نفس أضي شهر العسل في أي مكان فابتسم خالد بعدما سمع كلماتها ثم نظر الى النجم مجددا وقد اطال نظره تلك المره كثيرا وكانه يفكر ثم نظر اليها انا كمان كنت بفكر اننا نقضي شهر العسل في مكان مختلف تماما ثم اكمل مبتسما ايه رايك في مكان التعامل فيه مش بالفلوس فندهشت منى وسالته امال بايه فضحك خالد كثيرا ثم اقترب منها وهمس اليها هتعرفي لما نروح هناك اعزائي المستمعين لم تنتهي رحله خالد بعد يمكنكم الان الاستماع الى اماريتا الجزء الثاني من روايه ارض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد